تلقب وعشق اشترك ق ل ل ا ب ا ل ي في ق ا ل ح ك ي م مع س ن ا ه ج م ي ل محسن س ر ح ا ن ل ي ل ى ط ا ه ر أصخور من ا ل ش ر ق أ ع د ه ا ل ل إ ذ ا ع ة ع ب د ا ل م م ن ع ص ا د ق ويخرجها أ ح موسيقى د شعيد شعف إداية فرانك مرحبا بكم المحكمة مغربية أرهم بمئة قناة الثلاث لا أن ل خ ق يقف قبل أنجبي ف هكذا أمام هذا كل كلام أمام التمثال إلا أنت ن ب و ك من هذا المطر ليس هذا ل س هذا و النظر ل إ ا ا ل ت م ث ي أ ل ا ت ل ا يا ح ظ فرس أنه ل ي س سواك ف ي ميدان الكوميدي فرانسي تحت هذا المطر ا ل م ن ه م ر من السماء بل هذا وقته ت أ م ل يا اندريه ت أ م ل هذه الدموع في عيني الشاعر الفريد دوموسي لو لم يكن هذا الشاعر من رخام لما وقف هنا ليستوحي عروس الشعر كما ترى بل لول لو ا ل س ا ع ة هاربا هو عروس الشعر الى اقرب ق ه و ة و ت ر ك ك وحدك وسط هذه المياه ه اقرأ. اقرأ يا ر ي ن د ا ق ر أ هذه ا ل ع ب ا ر ة ا ل م ن ق و ش ة على قاعدتك وهل تظن احدا من اهل باريس لم ي ق ر أ هذه ا ل ع ب ا ر ة يا محسن انها ج د ي د ة عليك لانك انت جديد على باريس وانا لم ا ق ر أ ه ا فحسب بل اني احفظها ب م ن ما احفظ لهذا الشاعر العظيم واستطيع ان اتلو عليك ا ل ق ص ي د ة التي فيها هذه ا ل ع ب ا ر ة لا شيء يجعلنا عظماء غير أ ل م عظيم الم <تكلم> بنا يا موسى لا تجد ابني هكذا يا أ ن د ر ي ه إ ل ى أ ي إلى أي؟ أي ما ظلت ق ه و ة ريجانس ها هي أ م ا م ك هناك عجبا ماذا في فمك ت أ ك ل ب ل ح ن نعم وفي شوارع باريس أ ي ه ا العصفور القادم من الشرق في مصر نسمي هذا النوع من البلح ع ج و ة واني اتخيل نفسي الان في ميدان المسجد بحي ا ل س ي د ة زينب واتخيل ن ا ف و ر ة ميدان الكوميدي فرنسيز ا هذه ذلك السبيل بميدان المسجد بنوافذه ذات القضبان ا ل ن ح ا س ي كفى تخيلا تعال تعال لقد سكن المطر اليين ثم لماذا ت ت أ م ل ن ي هكذا وتتفحص ملابسي عظيم عظيم جدا ما هو العظيم جدا انت الان خير من يصلح للذهاب فقبعتك سوداء ومعطفك اسود ورباط ع ن ف ك اسود <تصفيق> <تصفيق> وحذاؤك اسود الى ف ا ت ن ة ا ل ج م ي ل ة بل الى المدافع فاعوذ بالله وما حاجتي بالذهاب الى المدافن اتريد ان تنقلني من هذه المظاهر ا ل ح ي ة بكل ما فيها من جمال الى المدافن امرك عجيب يا محسن وهو موضع العجب فيه منذ ل ح ظ ة تعجبك ع ب ا ر ة موسي لا شيء يجعلنا عظماء غير الم عظيم و ت ق ر أ ه ا وانت تتنهد فاذا دعوتك للذهاب الى المدافن تستعيذ بالله ا ل ت أ م ل في الالم شيء و م ع ا ن ا ة الالم ب ا ل م ش ا ر ك ة شيء اخر يا اندريه انا ادعوك للقيام بواجب انساني هو تشييع ج ن ا ز ة زوج بنت مدام شارل وان عليك طقم حداد كامل لكاني بك على اتم استعداد لمثل هذه المناسبات انه لا يسرني أ ن أ ص ح ب مثلك إ ل ى هذه ا ل ن ز ه ة ا ل ق ص ي ر ة ا ل ن ز ه ة تعال تعال تعال نؤدي معا هذا الواجب نحو من نحو الفقيد المرحوم زوج بنت مدام شار من هي أ و ل ا ً مدام شار هذه و ا ل د ة أ ح د زملائي في المصنع وما ذنبي أ ن ا ذنبك أ ن ك صديقي فلتتحمل ما أ ت ح م ل لا شيء يثقل على نفسي مثل المشي صامتا خلف عربات الموتى سنتحدث على الاقل معا في شؤوننا بل في شؤونك أ ن ت انني أ ع د ك وعدا صادقا بالحديث طول الوقت عن فاتنتك ذات ا ل أ ن ف الذي تقول إ ن ه في نظري المثل ا ل أ ع ل ى ل ل أ ن ف الجميل نتحدث في هذا ونحن نسير في ج ن ا ز ة ولم لا في ا ل ج ن ا ز ة يتحدث كل إ ن س ا ن بما يعنيه ما دام يحتفظ بالمظهر الخارجي المقنع ب أ ن ه حزين يشارك أ ه ل الميت حزنهم أ م أ ن ك تريد أ ن تقول لي إ ن كل الذين يمشون في الجنازات حزان ح ق أ ن ا معك في هذا ولكن ليس إ ل ى الحد الذي يتكلم المرء فيه عن أ د ق ا ل أ ح ا س ي س بالجمال لان الجو المخيم على ا ل ج ن ا ز ة لابد وان يؤثر على النفس فلا تتطلع الى جمال بالتركيز والاستغراق تستطيع ان تنسى كل ما يحيط بك يا محسن وتستطيع ان تقلب في ر أ س ك كل الصور والاوضاع التي كنت تتخيلها للجمال نعم نعم لقد كنت أ ع ت ب ر الجمال ضع هذا الحديث إ ل ى وقته ف إ ن السير سيكون طويلا و ا ل ف ر ص ة م و ا ت ي ة ل أ ن في أ ذ ن ي كل ارائك في الجمال أ ي ن نحن ا ل آ ن يا أ ن د ر ي ه نحن نضبط إ ل ى إ ح د ى محطات المتر سادعك هنا أ م ا م ك ن ي س ة سان جرمان وقد سمعت ب أ ذ ن ي ك نواقيس ا ل ك ن ي س ة ادق اذانا ب ا س ت ق ب ا ل الجثمان ولكن ا ل ج ن ا ز ة لم تصل بعد وليس بباب ا ل ك ن ي س ة أ ح د غيرنا ف... ف... فكيف تتركني أ ن ا ذاهب لشراء م ظ ل ة ن ت ق ي بها المطر أ ث ن ا ء السير في الطريق من ا ل ك ن ي س ة إ ل ى ا ل م ق ب ر ة ولكن السماء لا تمطر ا ل آ ن ق د تمطر بعد حين بل قد تمطر ا ل آ ن أ ل ا ترى أ ل ا ترى ذلك الغمام يتجمع و ك أ ن ه اختار للقائه سماء باريس لا ت ت أ خ ر ل ا تخف فلن أ ت أ خ ر عنك كثيرا إ ل ى اللقاء يا عزيزي إ ل ى اللقاء م ح س ن ما ح س ن م لك أ ص ف ر الوجه ك ذ ا تفعل معي الم تقل لي اننا سنؤدي معا واجب العزاء ثم بعد ذلك تمضي عني وتجعلني أ ؤ د ي الواجب وحدي حتى يكون لك الثواب كله لقد ت أ خ ر ت قليلا في شراء هذه ا ل م ظ ل ة انظر إ ل ي ه ا أ ل ي س ت ل ط ي ف ة إ ن ك تتكلم كما لو كنت لم تضعني في أ ح ر ج موقف مر بي في حياتي قل لي ماذا حدث جاءت ا ل ج ن ا ز ة واشتد دق النواقيس ثم فتح باب ا ل ك ن ي س ة على مصراعيه واقتربت ع ر ب ة الموت تتهادى ح ا م ل ة تابوتا ساويا تحت باقات الظهر وخلفها المشيعون تحت مظلاتهم حتى ترى أ ن ي كنت محقا في ا ل شراء المظله وحمل التابوت إ ل ى داخل ا ل ك ن ي س ة ومرت بي أ ف و ا ج المشيعين وانحنوا لي هذا أ م ر بديهي جدا فقد حاسبوك من أ ه ل الميت ا ل أ ق ر ب ي ن و أ ن ت بهذه الملابس السوداء أ ل م أ ق ل لك ماذا فعلت انك تتكلم ب و س ا ط ة يا أ ن د ر ي ه ولا تحس بالحرج الشديد الذي كنت أ ع ا ن ي ه و ق ت ا ذ ن ذلك الحرج الذي دفعني إ ل ى ا ل إ س ر ا ع بالدخول مع الداخلين قبل أ ن تقع علي أ ع ي ن أ ه ل الميت الحقيقيين والناس ت ن ح ن لي فظنوا بي الظروف <تصفيق> كنت أ ت م ن ى أ ن أ ر ا ك في هذا الموقف صهيون لا تضحك يا امري فالناس قريبون منا أ ل ا يكفيك أ ن ك لا تخجل من وضعي في مثل هذا الموقف أ ل ا تعلم أ ن ي لم أ د خ ل ك ن ي س ة قط ولم أ ح ض ر ص ل ا ة ميت من أ م و ا ت النصارى ولم أ ر ى ما يجري فيها من المراسم ولا ما يتبع من الطقوس ولم لا تستزيد علما بمثل هذه ا ل أ م و ر إ ن ا ل م ع ر ف ة لا تديرك شيئا بل ربما أ ف ا د ت ك ه الحق يا أ ن د ر ي ه لقد أ ح س س ت ب ر ه ب ة وخيل إ ل ي أ ن ي باجتياز ا ل ع ت ب ة ق د تركت ا ل أ ر ض وارتقيت إ ل ى جو آ خ ر له عبيره وله نور فهنا أ ي ض ا عين الخشوع وعين الشعور الذي كان يهز نفسي كلما دخلت في ا ل ق ا ه ر ة مسجد ا ل س ي د ة زينب اعندكم عين السكون وعين الظلام في ا ل أ ر ك ا ن وعين النور الضئيل الهائم ك ا ل أ ر و ا ح في المكان نعم إن بيت الله هو بيت الله في كل مكان وكل زمان روحك ص ا ف ي ة وقلبك مؤمن يا محسن وليس هذا أ م ر ا غريبا عليك اذهب و د ف ن زميلك أ م ا أ ن ا ف إ ن ي أ ن ت ظ ر ك في ق ه و ة الدوم محسن معسن لماذا اخترت ق ه و ة الدوم هذه بالذات ل أ ن ه ا كما ترى ملتقى أ ه ل الفن من مصورين ومثالين وشعراء وسائحين لا غ ر ف أ ن ت ا ل آ خ ر فنان كهؤلاء وماذا طلبت لتشربه قدحا من عصير البرتقال اتدري اين دفنوا الزوج بنت مدام شارل لا اريد ان اعرف اين دفنوا لماذا وبعد وبعد اخبرني بحق ربك متى تعفني من هذا المدعو زوج بنت مدام شارل اما كفاك اني صليت على روحه في ا ل ك ن ي س ة ونضحته بماء القوه إ ن ي لن أ غ ف ر لك هذا التهاون منك إ ذ كنت تعرف أ ن ي داخل ذلك المكان في تلك ا ل م ن ا س ب ة ولا تقول لي حتى أ ع د ن ف س ي أ ي ه ا العصفور الشرقي تعد نفسك لدخول ا ل ك ن ي س ة ما معنى هذا إ ن ا ندخلها كما ندخل ا ل ق ه و ة ا ل ق ه و ة تدخلون ا ل ك ن ي س ة كما تدخلون ا ل ق ه و ة إ ن ه ا محل عام كما أ ن ا ل ق ه و ة محل عام هناك الارغن وفي ا ل ق ه و ة ا ل أ و ر ك س ت ر ا لست معك في هذا ا ل ر أ ي ليست بيوت الله ك ا ل ق ه و ة هذا هو ر أ ي ي فلا تعلق عليه أ ه م ي ة محسن اترى تلك ا ل أ م ر ي ك ي ة ا ل ح س ن ة إ ن ه ا ج ل س ة مع أ س ر ت ه ا على م ق ر ب ة منا إ ن ه ا تنظر إ ل ي ك دعنا في ش أ ن ن ا يا أ ن د ر ي ه لعل ثيابي السوداء استهوتها انظر إ ن ه ا تغمز من معها وتهبس إ ل ي ه م بكلام حقا لماذا يرمقونني هكذا يحسبونك من أ ه ل الفن بهذه ا ل ق ب ع ة وهذه الملابس إ ن ه م ينظرون إ ل ي كما ينظر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى طائر غريب أ و ل م يروا فنانا قط يخيل الي اندريه ان هؤلاء الامريكان قوم خلقوا من الاسمنت المسلح هذا هو الفارق بينهم وبيننا نحن الفرنسيين انهم بلا روح ولا ذوق ولا ماض اذا فتحت صدر الواحد منهم وجدت في موضع القلب دولارا ن ه م ي أ ت و ن الى هذا العالم القديم حاسين انهم بالذهب ل و س ت ط ي ع و ن ان يشترون ان ف س ه م ذ و ق ا و ل ي ل ا د ه م م ا ن ه م ينقصهم لانهم ينقصهم ي ا ن ه م ي ن ي ص ه م لانهم ينقصهم لانهم ينقصهم لانهم ي ن ق ص ك م لانهم ي ن ق ا ه م لانهم ي ن ق ص ه ك ذ ا ن ه م ي الا ق ل ل ت ص ه م لانهم ي ل هذا لا ي ه م ت أ م ل هاتين العينين الزرقاوين ك أ ن ه م ا في زرقتهما م ح ي ر ت ا ن من م ح ي ر ا ت ا ل ج ن ة الا ليست بحيرات ا ل ج ن ة بهذا ل و ن بل هي في لون الفيروس ايها المفتون ن ك لا ترى غير فاتنتك التي لا تعرف اسمها اعرف صوتها وهذا ليس بالقليل ل ي ل ة الامس ب ا ل ا ب ر ة ها كنت في الابره ة ا ن م ئ ن كنت في اعلى ت ي ا ت ك و س م ع ت صوتها كل صوت جميل هو صوته سمعته يغني ما أ ش د حبك للموسيقى إ ن ه ا في دمي و ك أ ن ي ا ل آ ن أ س م ع تلك ا ل أ غ ن ي ة استغنيها نينون فالان ا ل ش ه ي ر ة في أ و ب ر ا باريس كانت ل ي ل ة ج م ي ل ة ع ج ي ب ة لن أ ن س ا ه ا فقد ر أ ي ت منها ما لم أ ر ه من قبل وسمعت ما لم أ س م ع ه في ا ل أ و ب ر ا جو غريب عليك غير م أ ل و ف في ا ل ح ي ا ة ا ل ع ا د ي ة يا محسن نعم نعم يا أ ن د ر ي ه لقد وقفت م ج د و ه ولابد أ ن يكون هذا قد تطلب منك استعدادا معينا في مظهرك قبل دخول ا ل أ و ب ر ا افهم ما تقصده تقصد اني لا املك ثياب ا ل ص ه ر ه ا ل ر س م ي ة التي لا بد منها في مثل هذه المناسبات <تصفيق> <تصفيق> لا ك ر م ك أ ن ي حرت في امري و ر أ ي ت اخر الامر ان الجا الى ا ل ح ي ل ة ك ي فاشتريت ف صدر قميص ابيض منشى وربطته على صدري رباطا وثيقا بخيوط ثم اتيت باكمام منشاه وربطتها كذلك حول معصمي وارتديت هذه ا ل ب د ل ة السوداء التي تراها علي لا <تصفيق> لو انه حدث حادث استدعى خلع ملابسك لوجدوا فيك عجبا انسانا مربطا بالخيوط من الداخل ك ر س ا ل ة بريد لم يحدث مثل ذلك الحادث بحمد الله ولكن حدث ما هو اشد منه كيف حدثني بربك ر أ ي ت ا ل ا ب ر ا م ز د ح م ة بقوم من الامريكان الاغنياء يتساجلون الغنى و ا ل س ع ة و ك ث ر ة المال اكثر مما جاءوا يلتمسون ل ذ ة التطهر والخشوع في حضره الفن او ل ذ ة ا ل ع و د ة ب ا ل ا ن س ا ن ي ة والروح على يد الموسيقى اخشى ان تكون قد نصبت نفسك د ا ع ي ة للموسيقى دعني دعني اتكلم يا اندريه ولا تقاطعني فانا اعيش الان بتلك الاحاسيس التي احسستها وانا اصعد سلم الاوبرا المشهور وانا اكاد اذوب خجلا بين الصاعدين من اصحاب الثياب ا ل ث م ي ن ة والقبعات ا ل غ ا ل ي ة والقميص المنشا الحقيقي ياسلام اه ياعمري كانت معهم السيدات ا ل أ ن ي ق ا ت في أ ث و ا ب ا ل ص ه ر ة ا ل ب ر ا ق ة والحلي ا ل م ت أ ل ق ة ك أ ن ه ن الشموس في عالم الناس وخيل اليه اني دخلت مع هؤلاء القوم بالغش والتدليل لماذا يا محسن إ ن هذا السلم المشهور بدا لي ك أ ن م ا ي أ ن ف من حملي فقد مرت عليه السنوات الطوال وهو يحمل الجاه والمال في العالم ق ا ط ب ة ولعله المكان الوحيد الذي لا شك قد و ط أ ت ه أ ق د ا م جميع الملوك فليس بعيدا أ ن يغضب السلم في هذه ا ل ل ح ظ ة ويزلزل بي صائحا <تصفيق> لم يبق على آ خ ر الزمان الا ان يطاني بنعله القديم مثل هذا الصندوق <تصفيق> تماما يا اندري ولقد خيل الي ان الخيوط التي اربط بها صدر القميص وكميه قد ضعفت ولم تحتمل الزحام فسقطت على الارض وسط القوم فتكون ا ل ف ض ي ح ة ولكن الله سلم والحمد لله والان هلم بنا فتذهب انت الى بيت ا ب ي حيث تقيم و أ ذ ه ب أ ن ا إ ل ى بيتي ولابد أ ن زوجتي جيرمان تنتظرني كيف حالك اليوم يا أ ب ي على خير حال الحمد لله لقد بحثت عن عمل فلم أ و ف ق ويبدو يا أ ن د ر ي ه انه لا أ م ل لي في عمل ب أ ح د المصانع فالوقت عسير والمصانع تفضل الشباب من العمال لا يهمك ذلك يا أ ب ي ف أ ن ا و أ خ ي مرسيل سنؤدي واجبنا نحوك أ ن ت و أ م ي وسنستمر في ذلك ما حين لا أ ر ي د أ ن أ ر ه ق ك م ا يا ولدي وقد علمت أ ن ك ستلحق ابنك ج ن و ب م د ر س ة د ا خ ل ي ة لانشغالك أ ن ت وزوجتك جرمين بالعمل في المصانع وكذلك أ خ و ك مرسيل يتكلف الباهظ من المال منذ عام في الانفاق على م د ر س ة ابنته ج ز ي ل من يدري يا ابي فقد نمنح علاوه في الاجر نتوسع في رزقنا لا تكلف نفسك شططا يا اندريه فصديقك الشرقي محسن الذي يقيم معنا يدفع لنا مقابل اقامته وهو مبلغ لا ب أ س عصفور الشرق انه شاب فنان يا ابي اتراه تطول اقامته بيننا لقد قال لي ذات يوم إ ن ه سيمكث عامين أ و ث ل ا ث ة آ م ل الا ي س أ م ح ي ا ة الريف ويفر إ ل ى باريس آه كلا يا أ ب ي إ ن ه شاب لا يميل إ ل ى اللهو كسائر الشبان وهو لا يحب سوى ا ل م ط ا ل ع ة و ا ل ت أ م ل والموسيقى خذ خذ يا أ ب ي ع ل ب ة السجائر هذه آه لا معي سجائري إ ن ه ا ز ي ا د ة في الخير يا أ ب ي من أ ن ا أ ن د ر ي ه ومعي زوجتي جيرمان عصفور الشرق وحيد في القفص إ ن ي دائما في قفص في قفص الحب سجين أ ي ه ا المسكين نعم نعم سجين آه أ ت ع ت ر ف بهذه ا ل س ه و ل ة وما ف ا ئ د ة ا ل إ ن ك ا ر <تصفيق> ولماذا لا تنطلق حرا مغردا في فضاء الحب إ ن ك تطلبين المستحيل إ ن ه سيظل دائما هكذا إ ن ه حتى ا ل آ ن لم ينجح حتى في الوصول إ ل ى م ع ر ف ة اسمها <تصفيق> لم يعرف بعد اسمها حقا إ ن ه لمحب خائب أ م ا أ ن ي محب خائب فهذا صحيح ولا محل للجدل فيه وقد أ ع ي ت ن ي هذه ا ل خ ي ب ة في كل زمان ومكان أ ل م ترها اليوم لم أ ر ه ا منذ أ س ب و ع إ ن أ ج م ل لحظاتي س ا ع ة أ ق ف أ م ا م ه ا أ ن ت ظ ر و أ ن ا أ ع ل م أ ن ه ا لن تلقي إ ل ي ب ك ل م ة تصر خاطري م ر ة و ا ح د ة أ ل ق ت إ ل ي عفوا ب ن ظ ر ة قالت لي قالت لي أ م ا تزال واقفا ه ن ا أ ي مخلوق أ ن ت وما قصدها من هذا لست أ د ر ي فسر لي هذه ا ل ج م ل ة كما تشاء اما انا فقد فسرتها طبعا لمصلحتي اني احب هذه ا ل ع ب ا ر ة ا ل م ب ه م ة التي اتخيل معناها كما اشاء انك رجل خيالي وهذه مصيبتك من غير شك لا سبب عندي لفشل محسن غير انه خيالي اكثر مما ينبغي و ا ل م ر أ ة لا تقتنع بالخيال بل بالحقيقه اين هي ا ل ح ق ي ق ة ا م ن ح ا ن هذه ا ل ح ق ي ق ة التي اكسب بها عطف ا ل م ر أ ة اتريد ان تعلم اين تجد هذه ا ل ح ق ي ق ة نعم اخبريني اين هي وانا لن انسى لك ابدا هذا الجميل、مم. انها تشترى بالثمن بالثمن كم الثمن كل حياتي فيما اعتقد、مم. بل عشرون فرنكا فقط أ ت م ز ح ي ن بل أ ق و ل ج ا د ة عشرون فرنكا فقط تشتري بها س ج ا ج ة عطر ص غ ي ر ة وتقدمها إ ل ى صاحبتك في الصباح هذه هي كل ا ل ح ق ي ق ة أ ف ه م حقا ما تقولين تدفشني أ ن فتى في ذكائك يجهل هذا ز ج ا ج ة عطر فقط ثمنها عشرون فرنكا لا لا انك تبالغين يا سيدتي انها ل ج د ي ر ة ان اضع تحت شباكها قلبي كله شباكها لن اقدم لها شيئا زهيدا من هذه الاشياء اين صاحبتك يا محسن قلت لك يا ج ر م ي ن انه لا يعرف من هي ولا يدري عنها شيئا هذا صحيح يا ل ل غ ر ا ب ة واين تراها اذن أ ر ا ه ا في شباكها تشرق على الناس بعينين من فيروز、مهم. وهم يمرون أ م ا م ه ا الواحد تلو ا ل آ خ ر من كل جنس وكل طبقه اهذه ا ل م ر أ ة في باريس أ م في كتاب أ ل ف ل ي ل ة و ل ي ل ة وهذا الشباك أ ي ن هو الشب شب... شباك التذاكر آ ه هي ع ا م ل ة في شباك ت ذ ا ك ر اه تياتر ا ل أ و د ي و م <تصفيق> <تصفيق> اسمع نصيحتي يا محسن اذهب غدا وقدم لها ب ا ق ة من الزهور ثم ادعها الى العشاء في مطعم من المطاعم و و اذا لم تقبل مني ب ا ق ة الزهور لا لا توجد ا م ر أ ة في باريس ترفض ب ا ق ة من الزهور ماذا تصنع هنا أ م ا م مسرح ا ل أ د ي و ن أ ي ه ا الفتى الشارد اهو انت دائما ورائي هكذا ماذا تفعل هنا أ ج ب واسرع إ ن ي إ ن ي أ ت أ م ل هيكل الثمن بل قل هيكل الحب كلاهما واحد أ ح د ه م ا يحل في ا ل آ خ ر كالنور في المصباح هي هنا نعم نعم نعم هي هنا أ ل م تقدم إ ل ي ه ا بعد ب ا ق ة الزهور او ز ج ا ج ة عقر لا ظهر ولا عقر ماذا تفعل اذا اني اني اتي كل يوم الى هذا الشباك فانتظر حتى ينفض الناس ويخلو المكان ف أ ت ق د م إ ل ي ه ا قائلا طاب يومك يا ا ن س ا فترد علي ا ل ت ح ي ة و أ ق ف اطيل النظر إ ل ي ه ا صامتا ثم أ ت ح ر ك بعد أ ن أ و د ع ه ا و أ م ض ي لابد أ ن ه ا تصفك ب أ ن ك مجنون كلا كلا يا أ ن د ر ي ه ان مثلها لا يخرج من فمه مثل هذا الوصف ولا تمر حتى بخاطره مثل هذه الخاطره ة اه يا اندريه ان عينيها الواسعتين في لون الفيروز واللتين تزينهما ا ه د ا ف ط و ي ل ة شقراء تنمان عن النبل في اسمى درجاته وعن ا ل ر ق ة في اشف صورها ولماذا لا تذهب اليها فتفاتحها بما في نفسك هل انت مجنون كيف تشير بيدك هكذا انا المجنون يا عزيزي اندريه مازال في ر أ س ي قليل من الادراك يكفي لافهامي على الاقل ان مثل هذا الجمال في شباك مفتوح للجمهور لا يمكن ان يبقى حتى الان في انتظار ق د و م هذا هذا الصعلوك الشارد الذي هو انا تريد ان تقول إ ن لها عشاقا أ ل ف عاشق وعاشق وقد لا يحصون ع د كل من حولها يحبها ظرات الهوان نجوم السماء كفى خيالا وشعرا تكلم في الواقع هل أ خ ب ر و ك أ ن ه ا تحب أ ح د ا بعينه طبعا كيف علم هل تستطيع أ ن تخبرني طبعا أ س ت ط ي ع كيف اريد أ ن تقول إ ن لها عشاقا ألف عاشق وعاشق وقد لا يحصون عده كل من حولها يحبها ذرات الهواء نجوم السماء كفى خيالا وشعرا تكلم في الواقع هل أ خ ب ر و ك أ ن ه ا تحب أ ح د ا بعينه إ ن ه ا إ ن ه ا يا سيدي م ح ب ة م ح ب و ب ة كيف علمت بالفراسه <تصفيق> بالفراسه ماذا تقول وهذا بابها وهذه هي ج ا ل س ة أ ك ا د أ ر ا ه ا من هنا أ ق س م إ ن ي لم أ ر ى مثل هذا في حياتي انك لا تفهمني ولن تفهمني لا أ ح ل ى ولا أ ش ه ى من هذه اللحظات وهذا الانتظار ا ل ح ل في ا ل ح ق ي ق ة لا أ ف ه م شيئا مما تقول إ ن خ ف ق ة القلب كلما خطف بصري خيال هذه ا ل ف د ا ه وذلك الصبر الطويل في انتظار هذا الخيال هو كل جمال ك عزيزي امري اكتب لك هذه ا ل ر س ا ل ة وقد اعتزمت ان انهض مبكرا صباح الغد وان افتح حقائبي واحشر فيها ثيابي وكتبي ح ش ر ة وان اودع والديك على عجل انت تعرفني كما اعرف نفسي فانا كصندوق مقفل غير مطعم بالذهب ولا ب ا ل ف ض ة وغير موشى بالالوان او الرسوم ولا تبهر هيئته ولا تغر المهم أ ن ن ي قررت أ ن أ ع ر ف مقر سكنها وهذا ميسور فلقد تتبعت خطاها حتى عرفت أ ي ن تقيم وها أ ن ا ذاهب الآن الى آ ن إ ل هناك و إ ل ى ر س ا ل ة أ خ ر ى تقبل تحيات المخلص محسن هل أ ن ت يا سيدي مدير هذا الفندق نعم نعم أ ن ا وهل لديك غ ر ف ة خ ا ل ي ة ا ل غ ر ف ة رقم 48 في الطابق الخامس حسنا هل يمكن أ ن ت أ م ر بحمل أ م ت ع ت ي من س ي ا ر ة ا ل أ ج ر ة ا ل و ا ق ف ة بالباب إ ل ى هذه ا ل غ ر ف ة طبعا طبعا يا جاك خذ أ م ت ع ة السيد إ ل ى ا ل غ ر ف ة رقم 48 في الطابق الخامس الحمد لله وهل ا ل غ ر ف ة ك ا م ل ة المعدات يا س ي د المدير لقد أ ل ح ق ب ا ل غ ر ف ة مطبخ صغير معد ب أ ح د ث معدات ت ه ي ئ ة الطعام من موقد وفرن صغير يشعل بغاز ي أ ت ي من أ ن ا ب ي ب خ ا ص ة وبه كذلك أ د و ا ت لشواء اللحم وخزائن لوضع ا ل أ و ا ن ي ا ل ن ح ا س ي ة وحوض م ا أ ش ك ر ك أ ش ك ر ك يا سيدي عزيزي اندريه لقد وضعت خطتي بان اتبع خطاها وهي خ ا ر ج ة من المسرح في المساء فوقفت بباب المسرح متخفيا وراء عمود ارقب خروج الحسناء حتى دقت ا ل س ا ع ة ا ل ع ا ش ر ة مساء ف ا خ ف ل شباك التذاكر وخرجت ا ل ف ا ت ن ة تتهادى كالغزال و أ س ر ع ت خلفها قريبا إ ل ى الحد الذي بلغت المترو ا ل أ ر ض ونزلت إ ل ى ا ل م ح ط ة و أ ب ر ز ت بطاقتها لعامل الباب ودخلت ومضى بها المترو قبل أ ن أ ل ح ق بها وذلك ل ت أ خ ر ي في شراء ا ل ت ذ ك ر ة إ ذ لم أ ع ر ف إ ل ى أ ي م ح ط ة تكون ا ل ت ذ ك ر ة وتكررت التجارب وتنوع فشلي في اللحاق بها في كل م ر ة حتى نجحت ا ل م ح ا و ل ة أ خ ي ر ا ورايتها أ ي ت ه ر أ تنزل في م ح ط ة بورد ي ليلاس ونزلت وراءها وتبعتها حتى ر أ ي ت ه ا تدخل فندق ز ه ر ة ا ل أ ك ا س ي ا الذي أ ك ت ب لك منه هذه ا ل ر س ا ل ة و إ ل ى ر س ا ل ة ت ا ل ي ة يا أ ن د ر ي ه تحياتي لزوجتك جيرمين ولابنك العزيز اللطيف جانو المخلص محسن صباح الخير يا س ي د المدير صباح الخير أ ي ه ا العزيز محسن ه ارجو أ أ ن تكون ا ل غ ر ف ة قد ر ا ق ت لك هل جاءك حليب الصباح مع الجرائد نعم نعم وشكرا ا ل خ د م ة هنا م م ت ا ز ة أ ي ه ا العزيز محسن ولعلك تكون قد لمست هذا بنفسك نعم نعم صحيح أ ن ه شرف كبير أ ن تقضي هنا بعض الوقت ولكن قلبي لا يطاوعني أ ن أ د ع ك واقفا هكذا فهلا تفضلت بالجلوس على هذا المقعد هل جاءني بريده يا سيدي المدير كلا يا أ ن ي س ه سوزي صباح الخير يا أ ن ي س ه سوزي أ ن ا انا هو هو من آ ه ان ال... آه... لم اخطئ الظن فانت يا سيدي نعم نعم انا يا انستي الزبون الدائم امام شباك التذاكر في مسرح الاوديوم ولي الشرف أ ن أ ك و ن كذلك و ما جاء بك إ ل ى هذا الحي الذي لا يعرفه ا ل أ ج ا ن ب م ع ذ ر ة لفضول فضولك يا انستي يا انستي فضولك هو كل ما أ ر ج و وما أ ح ب جاء بي إ ل ى هذا الحي الفضول أ ي ض ا بل بل شيء أ ك ب ر جدا من هذا أ ر ج و أ ن تسمحي لي ب أ ن أ س ي ر قليلا إ ل ى جانبك حتى أ ت م حديثي تفضل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إ ن ي اني جئت إ ل ي ك أ ح ج ز محلا ل م ش ا ه د ة ق ص ة هذا المساء شباك التذاكر ليس هنا إ ن ه هناك في ا ل م س ر وما يمنع أ ن يكون في أ ي مكان تحلين فيه فهو الذي يجب أ ن يتبعك ككل شيء ككل إ ن س ا ن وكيف عرفت أ ن ي أ ق ت ن هذا الحي وهذا الفندق عجبا أ ت ق ط ن ي ن هذا الحي وهذا الفندق إ ذ ن إ ذ ن أ ن ت تقطنين هذا الحي وهذا الفندق وفرحتا أ ن ا أ ي ض ا أ ن ا أ ي ض ا اقطن هذا الحي وهذا الفندق منذ زمن طويل منذ منذ لست ادري نعم نعم نعم منذ زمن طويل ما أ ج م ل هذا الصباح لقد استيقظت على ا غ ن ي ة كارم ن تتصاعد من ن ا ف ذ ة تحت ن ا ف ذ ة غرفتي لكن باي صوت واي غناء عن اذنك يا سيدي فقد جاء ا ل م ي ت ر و ي انك لم ترد على ايه ر س ا ل ة مما كتبت لك ولقد وقفت بك في ختام ر س ا ل ة ا ل س ا ب ق ة عند معرفتي بالفندق الذي تقيم فيه ا ل ا ن س ة وفي تلك ا ل ل ي ل ة لم انم بل حزمت امتعتي وكتبي وودعت والديك صباحا مبكرا وانتقلت الى الفندق ولقد وجدت به غ ر ف ة خ ا ل ي ة هي ا ل غ ر ف ة رقم ث م ب ا ل ط ا ب ق الخامس بالفندق وهي غ ر ف ة م ر ي ح ة وملحق بها مطبخ كامل المعدات و ك أ ن ه ا مسكن مستقل ان الذي يدفعني الى ا ل ك ت ا ب ة اليك يا عزيزي اندريه هو رغبتي في ان اقول لك اني التقيت بها تصور بل سرت بجانبها من الفندق حتى م ح ط ة ا ل م ت ر و والى ر س ا ل ة اخرى تحياتي لجيرمين و ج ن و المخلص محسن, محسن. انك لم تذهب إ ذ ن إ ل ى باريس يا سيدي كلا يا حضر المدير <تصفيق> سيدي هل أ ن ت راض عن غرفتك لا ب أ س بها و إ ن كنت أ ف ض ل ا ل غ ر ف ة السفله السفله في الطابق الرابع أه... انها م ش غ و ل ة يا سيدي هل تشغلها أ س ر ة كلا يا سيدي بل انسه بمفردها انسه بمفردها نعم فالفتيات في هذه ا ل أ ي ا م يعملن عمل الرجال و ي ح ي و ن حياتهم سواء بسواء نعم انسه بمفردها نعم هذه الانسه التي خرجت ا ل آ ن هذه الانسه إ ن صدق ظني فهي فهي ع ا م ل ة شباك التذاكر بمسرح ا ل أ و د ي و ن صدق ظنك يا سيدي وهي إ ن صدق ا ل ذ ا ك ر ة ا ل ا ن س ة ا ل ا ن س ة ماريا آه خانت ذاكرتك هذه ا ل م ر ة يا سيدي إ ن ه ا تدعى ا ل ا ن س ة سوزي دي ب و ن سوزي ديبو أ ش ك ر ك أ ش ك ر ك جدا يا سيدي على هذا الوقت الذي أ ن ض ي ت ه معك سوزي سوزي سوزي سوزي عزيزي أ ن د ر ي لماذا لا تزورني في م ق ا م الجديد بل ولماذا قطعت عني أ خ ب ا ر ك حتى أ ص ب ح ت كل وسائل الاتصال بيننا هي هذه الرسائل أ ب ع ث بها إ ل ي ك اطمئنك ل أ ن ي أ ع ل م أ ن أ م ر ي يهمك ولكنك تنسى ي ان أ د ر ي أن أ م و ر ك م تهموني في المقام ا ل أ و ل وليس من جديد يا أ ن د ر ي سوى أ ن ي أ ن ف ق ت يوما كاملا أ ه ي م على وجهي في طرقات ذلك الحي جاعلا من شاني البحث عن مطعم رخيص الجاو اليه في أ ي ا م الضنك وهي كل ا ل أ ي ا م عدا اليوم ا ل أ و ل والثاني من كل شهر وقد وجدت ضالتي في مطعم يتميز ب ا ل ن ظ ا ف ة واذا وقفت بباب ذلك المطعم احسست بالجوع محسن يا غلام نعم يا سيدي هاتي ش ر ي ح ة من لحم الثور م ش و ي ة مع البطاطس حاضر يا س ي د لن أ ت ن ا و ل اليوم لحما إ ن ي مريض نعم يا مسي ايفون ارى ذلك إ ن ك تعيش وحدك فيما أ ع ل م إ ن ي دائما وحدي في ا ل ح ي ا ة ماذا تطلبه لطعامك إ ذ ا يا مسي ايفون طبقا من الحساء حاضر <تصفيق> هذا هو اللحم والبطاطس يا سيدي شكرا ولكنك أ ك ل ت خبزك قبل أ ن أ ت ي ك بالطعام هل أ ت ي ك بغيره ليتك تفعل ولكن ثمن هذا الخبز الذي س أ ت ي ك به خارج عن الثمن المحدد ل ل و ج ب ة ا ل ك ا م ل ة والمعلق بباب المطعم هذا أ م ر مفهوم طبعا أ ق ل ل ب ف ض ل ك من هو مسي ي إ ي ف ا ن هذا يبدو عليه المرض نعم إ ن ه غريب عن هذا البلد ويعمل في أ ح د المصانع يعمل في احد المصانع وبه مثل هذه ا ل ش ر ا ه ة ا ل ق ر ا ء ة عندما احس انك ابطات عليه اخرج من جيبه كتابا ي ق ر أ ه عزيزي اندريه اشكرك فقد وصلتني رسالتك اخيرا وقد صرني ان اعلم انك بخير وانك سعيد باسرتك ا ل ص غ ي ر ة كما صرني انك الحقت طفلك جانو ب ا ل م د ر س ة ا ل د ا خ ل ي ة و ليس لدي من جديد سوى اني التقيت بقريب لي لا تضحك يا امري ولا تتساءل من اين جاءني هذا القريب ك ن ت جالسا في المطعم الذي حدثتك عنه في ا ل ر س ا ل ة ا ل س ا ب ق ة حين ر أ ي ت ه كان جالسا الى م ن ض د ة ق ر ي ب ة من منضدتي وسمعته يقول لغلام المطعم اني دائما وحدي في ا ل ح ي ا ة ثم عرفت انه غريب عن هذه البلاد وشاعرنا العربي يقول كل غريب للغريب نسيب وتوثقت بيننا ا و ا ص ل ا ل ص د ا ق ة وزرت ايفان في بيته انجاز ان اسمي ما يقيم فيه بيتا الى اللقاء ن د ر ي محسن لا ت أ خ ذ ن ي اذا وجدت حجرتي هذه صغيره هكذا يا سيد محسن لا يهم ضيق المكان يا ميس ايفان اذا كانت النفس ر ح ب ة ونفسك فيما ارى نفس ر ح ب ة واحس انك فرحت بمعرفتي فرحا عميقه لكم اشعر ان و ط أ ة المرض قد خفت قليلا منذ لقائنا ولست ادري لماذا م ش و ف ا ا و قرأت كل هذه ا ل ك ت ب ا ل ت ي ا ر ا ه ا مكدسة في كل م ك ا ن من ا ل ح ج ر ة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ت ا ا ا و أ س ت م د منها حياتي يا سيد محسن تفضل قدح الشاي شكرا على أ ي شيء ستجلس وقد قدمت ل ي ه ا المقعد الوحيد في ا ل ح ج ر ة س أ ج ل س على هذا الصندوق القديم أ ع ط ي ت ن ي الشاي ولم ت أ خ ذ لنفسك قدحا الا تحب الشاي بل أ ن ا أ ف ض ل هذا الشراب من بلادي اشربه و أ ن ا أ ق ر أ مؤلفات تلوستوي هذا هو كل ما بقي لي من بلادي في ن غ م ة حديثك م ر ا ر ة يا مسو ا ف ا ه الست راضيا عن بلادك أ ل م تتحقق فيها ا ل م س ا و ا ة بين الناس <تصفيق> ها وتصدق أ ن ت هذه ا ل خ ر ا ف ة يا سيد محسن لم تستطع بلادنا أ ن تحقق ا ل م س ا و ا ة أ ت ع ر ف سيد محسن ما هو الفارق بيننا وبينكم <تصفيق> لا هذا الفارق يختلف باختلاف الناظر إ ل ي ه فقد أ ر ا ه أ ن ا ب ص و ر ة غير ا ل ص و ر ة التي تراه أ ن ت فيها في م س أ ل ة المساواه بين الناس حقق دينكما ل م س ا و ا ه بين الناس وذلك ب أ ن جمع بين الدنيا و ا ل آ خ ر ة ثم قسم ا لاثنين بين الناس فمن حرم الحظ في ج ن ة ا ل أ ر ض فحظه محفوظ في ج ن ة السماء ه ذ ا جميل لا أ ر ي د أ ن أ د خ ل معك في م ن ا ق ش ة مثل هذه ولكن لنسلم ب ح ق ي ق ة و ا ح د ة نخرج بها من كل ما ذكرت وهي أ ن ديننا ينص على وجوب الاعتراف باليوم ا ل آ خ ر وعلى أ ن هناك ح ي ا ة أ خ ر ى بعد ح ي ا ة الدنيا أ م ا نحن في الغرب فقد عالج بعض قادتنا م س أ ل ة ا ل م س ا و ا ة بين الناس على ضوء جديد هذا الضوء ا ت من باطن ا ل أ ر ض وليس اتيا من السماء حققوا أ و لعلهم أ ر ا د و ا تحقيق ا ل م س ا و ا ة بتقسيم ا ل أ ر ض وحدها بين الناس ونسوا السماء نعم ف أ م س ك الناس بعضهم برقاب بعض وكثرت المنازعات بينهم كمن يلقي ت ف ا ح ة بين أ ط ف ا ل يتلمذون و س ر ا ل ك ا ر ث ة أ ن هؤلاء أ خ ر ج و ا من حسابهم ح ك م ة السماء أ م ا أ ن ت م في الشرق فعندكم الصبر و ا ل أ م ل الشرق يا سيد محسن هو دنيا الروح والغرب دنيا ا ل م ا د ة و ش ت ا ن بين هذه وتلك يدهشني منك هذا القول يا مس ابا لسوء الحظ أ ن لي ر أ س ا يفكر و أ د ر ك ما يتهدد الغرب من م ا د ي ة م خ ي ف ة بينما أ ح ص د ك م على رضاكم وسعادتكم اندري اندري إ ل ي ك ر س ا ل ة أ خ ر ى جاءت من محسن حقا م -م. ما أ ك ث ر الرسائل التي يبعثها الينا منذ أ ن غادر منزل ا ل أ س ر ة س أ ق ر أ ه ا لك م -م. عزيزي اندري م -م. لم أ ز ل أ س ت ي ق ظ على غنائها لكن حدث هذا الصباح أ م ر جلل بينما أ ن ا قرب ا ل ن ا ف ذ ة أ ص غ ي إ ل ي ه ا إ ذ بالباب يطرق و إ ذ ب ا ل غ س ا ل ة قد حملت إ ل ي ثيابي ا ل ن ظ ي ف ة وقدمت إ ل ي و ر ق ة الحساب ع ش ر ة ف ر ن ك ا ت فلمحت في ذهني عند ذاك ف ك ر ة أ ع ج ب ت ن ي و أ ر ج و أ ن تعجبك ما أ ك ث ر أ ف ك ا ر مسيو موحزن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> استمري استمري ذلك ا ا و ل م ج م قناه ميلاد ا ل ا ث لدعي المغرب سيدتي لا أ ج د معي ا ل س ا ع ة نقودا ف إ ذ ا تفضلت و أ د ي ت عن الحساب ف إ ن ي لن أ ن س لك هذه اليد ولك جزيل الشكر سلفا مع احترام المخلص جارك رقم 48 ودفعت ب ا ل و ر ق ة إ ل ى ا ل غ س ا ل ة و أ ح ا ل ت ه ا على ا ل غ ر ف ة ا ل س ف ل ة التي تقطنها ج ر ت ي ا ل أ ن س ه سوزي <أكتصف> يا لها من ج ر أ ة بل هو عمل صبياني على كل حال استمري ومضت ا ل غ س ا ل ة بالفعل وبقيت أ ن ا أ ر ت ج ف قلقا أ ت ر ا ه ا تؤدي عني وخجلتاه إ ذ ا رفضت و إ ذ ا قبلت فما يكون معنى هذا ينبغي أ ن أ ب ا د ر ف أ ب ش ر ك لقد عادت ا ل غ س ا ل ة إ ل ي بعد هنيها تقول في ابتسام إ ن ا ل آ ن س ه سوزي جارتي قد دفعت في الحال دون أ ن ت ن ب س بلفظ ماذا تقول في ذلك آ ه حقا ماذا تقول يا أ ن د ر ي وماذا تقولين أ ن ت يا ج ر م ا ن آ ه ا لو أ ن ك فعلت ذلك معي يا اندري قبل خطوبتنا ل ن ق ص قدرك في عيني فقد جرى العرف في كل بلاد العالم وشعوبها أ ن يظهر المحب بمظهر ا ل ن ع م ة واليسر والرخاء و أ ن يكون هو على ا ل أ ق ل الدائن وقت الاقتضاء أ م ا صاحبك هذا فقد عكس الوضع وفضلا عن ذلك فهي ج ر أ ه من محسن أ ن يقترض من ف ت ا ة ه قبل أ ن تتوثق بينهما علاقات ا ل ص د ا ق ة إ ن هذا أ م ر عجيب حقا س ع ل ا و يقوم ب و ظ ي ف ة المجدد في أ س ا ل ي ب الغرام ربما كان هذا الحادث ب د ا ي ة عهد جديد في تاريخ الغرام إ ذ ن اكتب له هذا ا ل ر أ ي يا أ ن د ر ي لقد جاء الرد من محسن يا جيرمان خذي <تصفيق> كعكه عزيزي أ ن د ر ي لقد تحقق ما قلته لي في رسالتك من أن ا ل ت ص ر ف مع جارتي جدير ب أ ن يثير العجب وربما كان لما قلته لي في تلك ا ل ر س ا ل ة ت أ ث ي ر ه فيما حدث بعد ذلك فقد مرت أ ي ا م و ا ل ف ت ا ة تصادفني ط ا ر ة بباب الفندق و ط ا ر ة في المصعد ولا غ ر ا ب ة في ذلك فنحن متحدان في المسكن إ ن م ا الغريب في ا ل أ م ر أ ن ه منذ أ ن أ د ت عن الحساب لم أ ع د أ ق ب ل عليها ذلك الاقبال الذي كانت تراه مني ولم أ ع د أ ح ي ي ه ا إ ل ا ت ح ي ة م خ ت ص ر ة و إ ذ ا جمعنا المصعد ف إ ن ي أ ط ل ق ب ر أ س ي لا أ ر ي د أ ن أ ت ك ل م ولا أ ن أ ش ي ر ب ح ر ك ة تنم عن اهتمام ب أ م ر ه ا وكان الواجب ي ق ض ي علي بان اشكر لها اداءها عن ق ي م ة ف ا ت و ر ة الحساب ولم اشكرها يا اندري بل ولم اشر قط الى ما حدث بذكر او تلميح ولابد ان تكون سوزي قد ر أ ت فيا فتى غريب الاطوار وفي ر أ ي ي ان ا ث ي بديني لها بعد ان اصبح ذلك ميسورا لي ولا يليق أ ن أ ر د إ ل ي ه ا ع ش ر ة فرنكات إ ن م ا يحسن أ ن أ ق د م لها ه د ي ة ماذا ترى أ ن تكون هديتي اليها أ ش ر علي سريعا محسن بماذا تردين على محسن يا ج ر م ا ن ايقف به تفكيره عند اختيار ه د ي ة لفتاته ك أ ن به لم يمشي في شوارع باريس ولم ير ى ما هو معروض في متاجرها ا وكل ت ج ا ر ة باريس من الهدايا التي تقدم الى النساء اذا رد عليه وقل له ان يمشي قليلا في اي شارع من شوارع باريس、مم. فانه واجد عشرات الحوانيت التي تعرض ما يشتهي لصاحبته من حقائب اليد وصناديق بودر والقبعات والجوارب والعطور والزهور لماذا توقفت يا جيرمين استمري في سرد انواع الهدايا اوتظنين اني غافل عما تقصدين بهذه ا ل ا ف ا ض ة في ذكر انواع الهدايا التي تقدم للنساء لا لا يا اندري لا لم يعد هذا امرا يهمني الان يا اندري فان مشاغل حياتنا تلهين عن مثل هذه الامور اه كان ذلك ايام ا ل خ ط و ب ة وكنت انت يا اندري مثل الذوق السليم وما زلت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مهم> هو... المهم هو ان تنصح صاحبك بما يفعل عزيزي امري ارجو ان تغفر لي مخالفه امرك وخروجي عن نصيحتك لانني لم اشتري لها حقيبه يد او صندوق بودره او قبعه او جوربا او عكرى ولكن اشتريت لها ببغاء <تصفيق> أ ر ج و أ ل ا تضحك و س أ ه د ي ه ا إ ي ا ه صباحا باكر أ و ه ما أ ج م ل هذا الببغاء يا سيد م ح س ن ولكن لماذا هو ساكن هكذا على عكس ما عرف عن ا ب ب غ و ا ت لقد تعب من ك ث ر ة الصياح في الطريق الصياح نعم نعم فقد سرت به من سوق الطيور ا ل م غ ر د ة وخشيت أ ن يجتمع حولي العاطلون والصغار و أ ن يجعلوا مني مسار هزء وسخريه فركبت س ي ا ر ة حملتني إ ل ى الفندق يا جاك جاك خذ هذا القفص من السيد محسن و ص ع د به إ ل ى ا ل غ ر ف ة رقم ثمان واربعين انا الذي س أ ص ع د به لادبر له طعامه وماءه لا لا لا سيتكفل جاه بكل ذلك تفضل بالجلوس هنا ت ض ل ت د ض لقد ل لاحظت منذ وقت طويل أ ن ك لم تعد تجالسنا ه في المكتب هنا ك ش أ ن ك من قبل وقد أ و ح ش ن ي ح د ي ث ه فيه ط ر ا ف ة و ر ش ا ق ة لولا ح ا ج ة ا ل ش د ي د ة إ ل ى النوم لبقيت معك ما شئت أ د ع و لك بنوم هنيئ و أ ن تصبح ب خ ي ر ه ا شكرا شكرا لك تصوري <تصور> ا ج ي ر م ي ن ماذا محسن ماذا حدث له أ ي ض ا تصور يا أ ن د ر ي لقد م ل أ حياتنا صاحبك محسن هذا لا ينفك يوفينا بكل ما هو عجيب من أ خ ب ا ر ه الخبر الذي ساقوله لك أ ع ج ب ما سمعناه او عرفناه من أ خ ب ا ر ه يا ج ر م ن أ ت ع ر ف ي ن ما هي الهديه التي استقر ر أ ي ه عليها إ ن الهدايا التي ذكرناها له ليختار بينها ليس فيها عجيب ق د بل كلها م ع ق و ل ة م ق ب و ل ة اسمعي ماذا يقول في رسالته هذه ها؟ أ ر ج و أ ن تغفر لي مخالفتي عن أ م ر ك وخروجي على نصيحتك لم أ ش ت ر ي لها ح ق ي ب ة يد أ و صندوق ب ض ر ة أ و ق ب ع ة أ و جوربا او عطرا ولكن اشتريت لها ببغاء <تصفيق> <تصفيق> ص و ر ي طبقه لا لا هذا أ م ر غير ب ع ق و ل انتظري انتظري فهو يقول أ ر ج و أ ل ا تضحك لا لا لا اسمع يا عمري يجب علينا ي ج و علينا ان ه ل ب ي رجاءه هل تضحك ه ل ها ها ها ها ها ها ها لا بد أ ن يكون قد أ ه د ا ه ا إ ي ا ه فعلا فهو يقول س أ ه د ي ه ا إ ي ا ه صباح ذاكر يا ترى ماذا كان رد فعل ذلك عليها انتظري قليلا ل أ ن ه لا بد مرسل الينا ن ب أ ذلك أ ي ه ا الببغاء أ ي ه ا الناطق ب ا ل أ ح ا ج ي احرص الى الابد على ريشك زاهيا في لون ا ل ي ا ق و د وعلى قلبك فياضا بالمرح ه ي ن ايها الحظ اسكب على وجوهنا ماء الورد ولا تبح للصاح ي باسرار ا ل ن ش و ة نعم ان ا ل ح ك م ة هي الثراء الحقيقي ولكن لم تساوي الى جانب ن ظ ر ة الحب لمن هذا لك لي انا شكرا لك يا سيدي لكن لماذا ولماذا يتدلى بقفصه من ن ا ف ذ ت ك حتى نافذتي هنا أ ع ت ق د أ ن هناك أ ب و ا ب ا وهناك نوافر والناس يستقبلون من النوافر الشمس والهواء وعبير هذه ا ل أ ز ه ا ر التي بنافذتك وكل ما هو جميل بينما لا يدخل من ا ل أ ب و ا ب شيء من ذلك وعلى كل حال هذا هو ما استطعت أ ن أ ق د م ه لك اعترافا بجميلك أ ر ج و أ ن تقبليه مني ما أ ج م ل هذا الببغاء ا س م ه اسمه... اسمه محسن محسن نعم اكرر لك شكري يا سيد اتسمحين ان اقدم لك نفسي ولو ان التقديم من هذه ا ل ن ا ف ذ ة العليا لا يسمى تقديما فالاصح ان اقول ان القي اليك بنفسي <تصفيق> <تصفيق> يسرني ب ا ل ت ب ع ذلك غير اني لا اضمن لك الوصول سالما الى نافذتي ف أ ل ق باسمك وحده الان فهو يكفي اسمي اسمي اسمي محسن كالببغاء <تصفيق> نعم نعم لي الشرف ان يكون اسمي كاسم الببغاء شكرا طاب صباحك طاب صباحك يا انستي طب صباحا ي عزيزي اندري اهديتها اليوم الببغاء بعد ان علمته كلمتي ا احبك فهي اذا نادته باسمه الذي هو اسمي في نفس الوقت يكرر عليها ك ل م ة احبك احبك احبك وهكذا اصبح رسولي لديها وشخصي قائما بين يديها يقول لها هذه ا ل ك ل م ة التي عجزت عن ان اقولها بنفسي وهي كلما ارادت ان تسمع هذا الاعتراف الجميل نادته بذلك الاسم ها يا ياندري كل النساء يحببن سماع هذه ا ل ك ل م ة حتى وان عرفن ان قائلها غير صادق في قوله وكم ل ل ك ل م ة من اسرار يا اندري وكم لها من سحر لا ت ؤ خ ذ ن ي اذا كنت قد اطلت عليك القول فانا اليوم سعيد سعيد لاني ب د أ ت ب د ا ي ة سعيده هاي اندريه هاي لو ر أ ي ت ه ا تشرق ب ا ل ا ب ت س ا م ة ا ب ت س ا م ة شفتيها وعينيها ت س ا م ه شفتيها وعينيها ل ح د ث لك مثل الذي كاد يحدث لي كدت اقع من ا ل ن ا ف ذ ة يا اندريه ولما خشيت ان اثير فيها الملل حييتها تحيه الصباح وبودي الا ل احياها حتى تطول ا ل و ق ف ة ابد الدهر وجلست ا ت أ م ل الى مكتبي جلست ا ت أ م ل الامر ولكن ما معنى الجلوس وفيم ا ا ل ت أ م ل لقد كانت امامي وكان بيننا حديث وتساءلت اعود الى ا ل ن ا ف ذ ة ولكن ولكنها كانت قد اغلقت نافذتها اندريه الى اللقاء محسن يا <تصفيق> لها <تصفيق> من خ ي <تصفيق> ب ة امل <أكلم> لا يفيده <تصفيق> نصح ولا يجديه كلام اقول له ان ا ل م ر أ ة تكتسب بالواقع لا بالخيال <مول>. ف إ ذ ا به يلف ويدور و ي أ ت ي بببغاء ينوب عنه في نطق ك ل م ة أ ح ب ك <تصفيق> ماذا يديره لو أ ن ه قال هذه ا ل ك ل م ة بنفسه خذي خذي يا ج ر م ي ن و ق ر ا ي ر س ا ل ة صاحبنا العجيب <تصفيق> يا مسو اذا <إبهان تصفيق> اني لست سعيدا ولعلك أ ن ت أ ي ض ا كذلك إ ن سره عاستنا هو أ ن ن ا نعيش في هذه الحجرات ا ل م غ ل ق ة إ ن ن ا نجهل الواقع وطرقها ا ل م ب ا ش ر ة لا شيء يكتسب بالخيال في هذه ا ل ح ي ا ة من علمك هذا الكلام ايها الشرقي هي البداهه ولكن اعيننا هي التي لا ت ر ى لا لست أ ص د ق ك ذلك كلام لا ينبقي ان يقوله مثلك الواقع والطرق ا ل م ب ا ش ر ة تلك بالضبط كل ح ي ا ة الحيوان الفاصل الوحيد بين ا ل إ ن س ا ن والحيوان هو الخيال اليوم الذي يستطيع فيه الحيوان أ ن يحيا د ق ي ق ة و ا ح د ة خارج الواقع و ا ل م ا د ة اليوم الذي ي ل ج أ فيه الحيوان إ ل ى طرق م ع ن و ي ة غير م ب ا ش ر ة للوصول إ ل ى غايته اليوم الذي يستطيع فيه الحيوان أ ن يقضي الليل يحلم في غابته ا ل م ق م ر ة بدلا من م ط ا ر د ة ا ل ف ر ي س ة هذا اليوم يكون آ خ ر عهده ب ا ل ح ي و ا ن ي ة نعم ولكن الحلم الحلم الحلم هو العالم العلوي الذي لا يدخله حيوان والخيال هو تاج ا ل س ي ا د ة والسمو الذي يتميز به ا ل إ ن س ا ن نعم ولكن الواقع الواقع الواقع إ ن ي لا أ ح ت ر م ا ل آ ن كثيرا هذه ا ل ك ل م ة أ م ا الخيال يا مسيو محسن فهو ليل ا ل ح ي ا ة الجميل هو حصننا وملاذنا من ق س و ة النهار الطويل ان عالم الواقع لا يكفي وحده ل ح ي ا ة البشر انه اضيق من ان يتسع ل ح ي ا ة ا ن س ا ن ي ة ك ا م ل ة ان الغرب اليوم موضوع تقدير واكبار لعلمه واستكشافاته وانتاجه واختراعاته ولكن ما ق ي م ة كل ذلك الى جانب الاستكشاف الاعظم الذي ظهر في الشرق ماذا بالتعامل تقصد الاستكشاف ا ل أ ع ظ م هذا يا مسو اذا السماء و ا ل ج ن ة والنار ا ل ج ن ة حيث النعيم الدائم والنار حيث الجحيم السرمدي ولكنه استكشاف من صنع الله يا مسو اذا الله سبحانه وتعالى هو الذي كشفه لعباده أ ج م ع ي ن من كانوا في الشرق ومن كانوا في الغرب أعرف هذا يا مسيو محسن ولكن اعرف ايضا ان الشرق حافظ علي وعاش فيه من قبل وهو يعيش فيه اليوم وسيعيش فيه مستقبلا اما الغرب فقد نسيه او تناساه هذا لان هذه الاحلام من صنع البشر بينما الاديان ا ت ي ة من السماء وهي من صنع العزيز الرحمن وشتان بين ما يصنعه الخالق سبحانه وما يصنعه المخلوق انا معك في هذا يا مسي و محسن ولا خلاف بيننا فيه بل انت تؤيد كلامي ولا تنقصه وازيد الى هذا ان الغرب عاش اجمل حياته يوم كان يتمسك بهذه الكتب ا ل س م ا و ي ة وعاشها طويلا نعم يا مس ي ايفا اني لا اشعر دائما اني لا اسكن الارض وحدها وانما تمتد حياتي ايضا الى السماء وان لي أ ص د ق ا ء من بين أ ه ل السماء ولن أ ن س ى ابدا ا ل س ي د ة زينب ا ل ط ا ه ر ة ا ل س ي د ة زينب وفضلها علي في الملمات إ ن لها وجودا حقيقيا في حياتي ما من م ر ة وقعت في ش د ة إ ل ا وجدت العزاء عند باب ضريحها كل نجاح ظفرت به في حياتي هو دفعه من يدها ا ر أ ي ت يا مسي محسن ارايت هذه هي حقيقتك التي أ ر د ت أ ن تغطيها بعباراتك ا ل أ و ل ى وهذه هي ا ل ح ق ي ق ة كما أ ر ا ه لا غنى ل ل إ ن س ا ن عن السماء وعن الله وعن كل ما بعثه الله وعن كل ما يتجلى فيه لقد كان مسجد السيده زينب هو المكان المختار لي و أ ن ا طالب وفيه كنت أ ذ ا ك ر دروسي وكانت ا ل س ي د ة زينب ا ل ط ا ه ر ة هي التي تقلب لي صفحات الكتب فيما يخيل ا ل ي وكانت هي التي تصبرني وتشد عزيمتي وهي التي كانت تجفف ب أ ن ا م ل ه ا ا ل ر ق ي ق ة ا ل د ق ي ق ة دموع حبي ا ل الأول أ و ل والامي ا ل أ و ل ى حتى إ ذ ا أ ت ي ت إ ل ى باريس نسيت ذلك ولك فضل أ ن ذكرتني إ ي ا ه ا ذ ن لماذا لا تؤمن ما دمت ترى هذه الاراء تلك ق ض ي ة اخرى دعنا منها الان محسن محسن انه صوت صوت يشبه صوت ا ل م ل ا ئ ك ة ينادي اسمي اتراه صوتا اتيا من السماء ان صوت ات من ا ل ن ا ف ذ ة ا ل س ف ل ة عجبا انها سوزي تنادي بصوت موسيقي اتنادينني طبعا لا م ع ذ ر ة لقد نسيت اني اشترك مع ب غ ا ئ ك في نفس الاسم نعم اني اشترك معه في نفس الاسم ولكن لا اشترك معه في الحظ ان الفرق بيننا عظيم انه هو الذي يحظى بعنايتك فتناديه وتناجيه هذا ا ل أ ح م ق الذي لا يشعر بمقدار ما يناله من س ع ا د ة إ ن ي أ ط ا ل ب ب ا ل م س ا و ا ة مع هذا الببغاء أ ت ر ا ه مطمعا عسيرا أ ن أ ك و ن مثل هذا الببغاء لست أ ط ا ل ب بشيء إ ل ا أ ن أ ك و ن مثله بالضبط ولكنك لست في قفص آ ه يا سيدتي إ ن ي في قفص لا يراه كل الناس إ ذ ا كنت ح ق ي ق ة كذلك ف أ ن ت تستحق إ ذ ا شيئا من ذلك العطف ثقي أ ن ي أ ش د طيور ا ل أ ر ض استحقاقا لعطفك وما نوع العطف الذي تريده مني إ ن ي بالطبع لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ق د م إ ل ي ك قليلا من ا ل ق ر ط م انك تستطعين ي أ ن تتناولي معي قليلا من ا ل ق ر ط م هذا المساء في مطعم أ ي مطعم يروقك يا لك من مداعب ماهر أنا؟ أ ن ا يا سيدتي لاول م ر ة أ س م ع من يصفني ب ا ل م ه ا ر ة في شيء شكرا شكرا شكرا يا سيدتي شكرا لماذا استدعيتني بهذه ا ل س ر ع ة يا محسن أ ي أ م ر خطير جعلك تتصل بالمصنع وتطلب إ ل ي ه م إ ب ل ا غ ي ب ض ر و ر ة الحضور إ ل ي ك ل أ م ر خطير فما هو هذا ا ل أ م ر الخطير أ ر ي د و ي ن ك أ ن ترتب لباسي وهيئتي ومظهري بحيث يليق بلقاء عظيم وفي أ س ن ا ء ذلك سادلي إ ل ي ك بالنبا المهم قل ل ما هو النبا المهم لقد حدثتها يا اندري حدثتها م ب ا ش ر ة هذه ا ل م ر ة دون و س ا ط ة ورقه أ و ببغاء هذا أ م ر عظيم حقا لا لا لا تسخر مني يا اندري ف ا ل أ م ر أ ج ل من ذلك صدقني يا مسي محسن أ ن ي لا اسخر من الحب أ ب د ا لعل الحب هو الشيء الوحيد في هذا العالم الذي لا يختلف في قدسيته اثنان نعم هكذا صنع مني انسانا خليقا بلقاء ا م ر أ ة ج م ي ل ة واسمها جميل اسمها سوزي سوزي, سوزي والموعد اين ومتى هذا المساء في م ح ط ة الميت <تصفيق> وبعد سنتناول العشاء اسمها اندريه في جيب معطفي ز ج ا ج ة عطر من الصنف الغالي جدا اشتريتها عملا بنصائحك ا ل غ ا ل ي ة اترى ان اتعطر منها قبيل اللقاء انها ك ف ي ل ة ان ا ل م س أ ل ة ليست م س أ ل ة عطر تريد ان تقول اريد ان اقول ان لك الان وجه عاشق يستطيع ان يذهب توا الى موعده اياك ان تخدعني بل هي ا ل ح ق ي ق ة يا محسن البس م ع ط ف ك انطلق مطمئنا ايها الفتى السعيد م س أ ل ة مساله ذ و ق وما دام هذا المنظر يصلح في ر أ ي ك للذهاب الى المواعيد فليس من ا ل ك ي ا س ة ان اطعن في ذوقك ه ل م هلوم بنا هلوم اشجع ما لك لا ت أ ك ل يا مؤقت ها انا ذا أ ك ل ب ش ر ا ه ة بدليل ان صحنك بطن كما هو لا اكتمك يا سوزي اننا منذ التقينا في م ح ط ة المترو وانا في عالم غير العالم الذي ت عودت أ ن أ ع ي ش فيه يا ل ل خ ط و ر ة هل كنت تتصورني ب ص و ر ة م ر ض ي ة ثم ر أ ي ت ن ي أ خ ا ل ف في ا ل ح ق ي ق ة هذه ا ل ص و ر ة ف أ ف ز ع ت <تصفيق> ك انت تفزعينني يا سوزي سامحك الله و إ ن م ا أ ق ص د أ ن ي كنت في عالم أ ح ل ا م ف إ ذ ا بي ا ل آ ن في عالم ا ل ح ق ي ق ة كنت في عالم التمني ف أ ص ب ح ت في عالم ا ل ي ق ي م هذا شعر وليس كلاما مرسلا اشكرك اشكرك جدا لقد انتهيت انا من تناول طعام ولا يليق ان اجلس ص ا م ت ة انتظرك حتى تتم طعامك لقد احسست الان فقط بالجود الى اللقاء يا مسيو ي محسن فها نحن قد وصلنا الى باب الفندق هل وصلنا نعم يا مسيو ي محسن بمثل هذه ا ل س ر ع ة ب س ر ع ة لقد قطعنا كثيرا من الوقت بعد أ ن تناولنا طعام العشاء وشربنا ا ل ق ه و ة حتى دقت ا ل س ا ع ة ا ل ع ا ش ر ة مساء ثم تقول بمثل هذه السرعه لماذا ي ق ص القدر على الناس ه ذ ا ا ل ق س و إ ن ا ل س ا ع ة لتطول ا ك أ ن ه ا الدهر عندما نقع في كرب اولا و إ ن ه ا لا تقصر ك أ ن ه ا ا ب ت س ا م ة ع ا د ر ة أ ن ت م ا نجتاز النعيم ولكن الوقت ت أ خ ر بنا يا سيد م ح س ن لا يزال الوقت متسعا يا سوزي ونحن ما زلنا في أ و ل الليل وعندي كلام كثير أ ر ي د أ ن أ غ ض ي به إ ل ي ك إ ن ي لا أ س ت ط ي ع طبعا أ ن أ س ت ق ب ل ك في حجرتي في هذه ا ل س ا ع ة ولا أ ن أ ص ع د إ ل ى حجرتك فقل إ ذ ا ما تريدها هؤلاء او فلنسر قليلا في هذا الشارع ماذا كنت تريد أ ن تقول لي كل شيء اني م س غ ي ة اليك لا لا لا ل لا لا لا استطيع الان, لا لا أستطيع الآن لا لماذا غدا غدا غدا ان شئت بل الان لست جديرا ان اقول لك ما اريده الان دعيني ابعث اليك غدا برسول عني يحسن الكلام من هو لست جديرا أ ن أ ق و ل لك ما أ ر ي د ه ا ل آ ن دعيني أ ب ع ث إ ل ي ك غدا برسول عني يحسن الكلام من هو الشعر ا ا ل إ غ ر ي ق ي القديم أ ن ا كيريون س أ ح ض ر ه معي عصر الغد عند م ح ط ة المترو وسيفضي هو إ ل ي ك بكل شيء إ ذ ن إ ل ى الغد إ ن ه ا هي إ ن ه ا هي هذه ا ل م ر ة من غير شك إ ن ه ا منتصف ا ل س ا ع ة ا ل ع ا ش ر ة تماما تماما تماما كما ذكرت في خطابها مساء الخير يا سيد محسن طاب م س ا ء ك يا انسه سوزي تفضلي تفضلي لقد جئت ط و ا كما ترى قبل أ ن أ م ر بحجرتي ه ذ ه حجرتك إ ن ه ا ج م ي ل ة حقا ا ل آ ن فقط أ ر ى أ ن ه ا ج م ي ل ة هل جاءتك رسالتي نعم والتي طلبت فيها مني أ ل ا أ ن ت ظ ر ك هذا المساء في المكان المعروف لبقائك في العمل إ ل ى س ا ع ة م ت أ خ ر ة لم تكن في الحسبان واعدتيني فيها بالمرور بي بعد منتصف الليل ا ل س ا ع ة ا ل ع ا ش ر ة ت ح ي ا ت ي تحيه المساء إ ن ك تكاد تتلو علي نص الرساله <تصفيق> أوه. ما كل هذه الكتب انك ت ق ر أ كثيرا اتلذذ لك بهذا المقدار ا ل ح ي ا ة في ه وانت اني افضل ا ل ح ي ا ة في ا ل ح ي ا ة انت ايضا لماذا تنظر الي هكذا اصبت ارى الان اني على خ ط أ ما الذي يعنيني من امر حياتك انت ما انت الا حلم يحيا فيه الاخرون ومن هم ا ل آ خ ر و ن إ ن ي م ص غ ي ة إ ل ي ك أ ت س م ح ي ن لي أ ن أ ق د م لك من يستطيع أ ن يتكلم باسمي ذلك ا ل ش ع ر الاغرقي الذي قلت لي عنه ما اسمه أ ن ا ك ر ي و ن نعم نعم أ ي ن هو إ ن ه بين يديك إ ن ه الكتاب الذي تقلبين صفحاته دون أ ن تنظري إ ل ى ص ف ح ة منها ه ذ ا اقراي أ ي ق ر أ هذه ا ل ص ف ح ة إ ن ي أ ر ي د أ ر ي د أ ن أ ح ب ولقد زين لي الحب أ ن أ ح ب ف أ ب ي ت من جهلي أ ن أ ص غ ي إ ل ي ه فقبض من فوره على قوس من ذهب ودعاني إ ل ى القتال فلبست له الحديد و أ م س ك ت بالرمح والدرع ونهضت ك أ ن ي أ ش ي ل أ ن ا ز ل الحب فسدد إ ل ي سهاما حدت عنها فطاشت ونفدت سهامه فتقدم إ ل ي يتقد غضبا وهجم علي فاخترق جسمي ونفذ إ ل ى قلبي فانهزمت يا لها من ح م ا ق ة أ ن أ ت ق ي بدروع أ ي سلاح خارجي ينتصر على الحب إ ذ ا كانت ا ل م ع ر ك ة ق ا ئ م ة داخل نفسي أ س م ع ت قوله تقصد أ ق ر أ ت قوله فانك تدركين من غير شك حين أ ق و ل أ س م ع ت قوله بدلا من أ ن أ ق و ل أ ق ر أ ت قوله سمعت قوله أ و قولك ا ر أ ي ت يا مسيو محسن أ ن ه ا ف ت ا ة ككل الفتيات و ع ا م ل ة ك آ ل ا ف العاملات تلك التي اسكنتها قصرا من قصور الف ل ي ل ة و ل ي ل ة وجعلتها تنظر من عليائها الى مواكب الناس ا ل م ت د ف ق ة تحت شباكها <تصفيق> ايها الصديق اقتنعت الان ان الامر اقل خطرا مما كنت تتصور واسفاه واسفاه ا س تتضاءل القيم هكذا وكانما تتجرد ا ل ح ي ا ة نفسها من غطائها فهي تبدو لي كتمثال مصبوب من السخف、أوه. كلا يا مسيو ي محسن خذ ا ل ح ي ا ة كما هي ل ذ ة و أ ل م و أ ل م و ل ذ ة اذكر ابان ادم كان في ا ل ج ن ة في نعيم مقيم فهبط الارض واصبح ينعم بنعيم ويشقى بجحيم كل ذلك فيما يمر به من تجارب اصبحت يا اندريه استيقظ كل صباح على صوت عذب يقول لي الى اللقاء ثم اسمع خطى قدمين صغيرتين على خشب الحجره وتتجه الى الباب في شبه ح ر ك ة ر ا ق ص ة ثم صوت الباب يفتح ويغلق ثم ها ها ثم, ها ها ثم لا شيء ل أ ن ه ا تذهب إ ل ى عملها طبعا ولا يكون لي من عمل بعد ذلك إ ل ا الاستمرار في النوم إ ل ى الضحى فلم تعد بي ح ا ج ة إ ل ى التبكير ولم يعد صوت غنائها هو الذي ي و ق ز ن ي ف أ ن ه ض في طراخ و أ ر ت د ي ثيابي على مهل و أ ج ي ء إ ل ى هذا المطعم بجوار المسرح أ ن ت ظ ر ه ا لتناول الغداء إ ذ ا فستجيء هي بعد قليل نعم و أ ب ق ى معها حتى موعد فتح شباك التذاكر في منتصف ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ل ث ة ف أ ت ر ك ه ا ل أ ع و د إ ل ي ه ا س ا ع ة العشاء في نفس المطعم ثم نذهب إ ل ى سينما الحي فنجلس متجاورين واندمجتما معا لم أ ع د أ ط ي ق إ ب ط ا ء سوزي خمس دقائق عن موعدها ولم أ ع د احتمل رؤيتها تبتسم ل أ ح د معارفها وهي تحني ر أ س ه ا ب ا ل ت ح ي ة ماذا تقول ماذا اقول لك انا ايضا يا مسي محسن عصفور من الشرق ح ي و ي ة وحماه و غ ي ر ة ايضا <تصفيق> لماذا لا تجيء الينا وتحكي هذه ا ل ح ك ا ي ة ا ل ل ط ي ف ة ل ج ر م ا ن حتى تعرف جانبا اخر من شخصيتك انت تراه غريبا عندي انا امر طبيعي غ ا ي ة الطبيع ة ابطات عليك قليلا أ ر د ت أ ن أ ح ص ل على ت ذ ك ر ة د ع و ة ل ل ح ف ل ة ا ل أ و ل ى من ا ل ر و ا ي ة ا ل ج د ي د ة ل أ ق د م ه ا لك انتظر ها هي اني اني أ ح ب ك أ ح ب ك إ ل ى حد مخيف يا سوزي إ ل ى حد ا ل ر غ ب ة في أ ن أ ن ه ا ل عليك ضربا هذا أ م ر مخيف حقا ماذا طلبت من ا ل أ ك ل اني أ ح ب ك أ ح ب ك أ ح ب ك كثيرا عجبا ماذا تريد أ ن ت أ ك ل وهذا الخادم واقف ينتظر ماذا أ ك ل لست أ د ر ي أ ش ي ر ي علي أ ن ت ف إ ن ي لا أ س ت ط ي ع ان أ ع ص ي لك أ م ر ه اتعرف يا محسن أ ن ا ل ل ي ل ة من أ ج م ل الليالي في حياتي لهذا جئنا إ ل ى م ا ئ د ة الطعام هذا المساء مبكرين ا ل ل ي ل ة ا ل ح ف ل ة ا ل أ و ل ى ل ل ر و ا ي ة ا ل ج د ي د ة وسيشترك في التمثيل فيها الممثل الشهير د ا ف ي رودي و أ ن ا يا سوزي لا أ ق ل عنك سرورا و أ ن ت ترينني أ ل ت ه م طبق البفتيك في نشاط ظاهر فعلا أ ر ى لك اليوم ش ه ي ة للطعام لم تكن لك من قبل إ ن البفتيك لذيذ ولكني م ص ر و ر لسبب آ خ ر ما هو أ ن ي مدعو إ ل ى ا ل ح ف ل ة ا ل أ و ل ى في ثاني مسرح بباريس إ ن ه ا ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى التي يقع لي فيها هذا وهذا بفضلك لكم أ ن ا فخور بك يا سوزي هذا شيء لا يدعو الى الفخر لا انك لا تقل شيئا ك ل بغير ان تتكلم يا ببغاء الكبير اه ببغاءك الكبير كم اغمض ذلك الاخر الصغير قلت لك لا تتكلم حتى تفرغ من طبقك اني اعلم ان لا شيء يذهب شهيتك دائما مثل الكلام على ا ل م ا ئ د ة استمع انت وانا اتكلم نعم نعم نعم تتكلمي انت من هذان السيدان الجليلان اللذان يحياك باحناء راسيهما وقد أ س ر ع إ ل ي ه م ا مدير محل ي وغلمان ه أ ت د ر ي من هذا السيد القصير منهما من هو مسيو ي ديفوري دي نفسه هذا ديفوري دي انه مثال الوداعه وطيب الخلق ومن هذا السيد الضخم الذي معه عجبا أ ل م تره من قبل هذا ميسيو سيلفان سيلفان العظيم اسمع يا م ح س ن الكلام ممنوع يا ببغاء العزيز حتى تتم تناول طعام نعم نعم تكلم يا انت اتعرف ان ز و ج ة ميسيو سيلفان ال... ها؟ لماذا سكت يا سوزي هل, هل, هل بينك وبين هذا الشاب الفرنسي الجميل ا ل ط ل ع الذي دخل الان الى ا ل م ن ط د ة ا ل ق ر ي ب ة شيء ها؟ ما لك تغير وجهك وانقلب كل شيء فيك ر أ س ا على عقب لا شيء ماذا د ه ك يا غلام هاد م ج ل ة المصور ه هذا هو صاحب كارلي خرجت من المطعم على عجل دون ان انظر اليها خروج آ د م من ا ل ج ن ة وماذا كنت تنتظر أ ن ت لا أ د ر ي ولكن ا ل ص و ر ة ا ل ص و ر ة يا أ ن د ر ي ا ل ص و ر ة التي كانت لها في قلبي جعلتني أ ق ب ع في غرفتي مهيض النفس جريح القلب وبدا لي كل ما يحيط بي غريبا نعم نعم فقد المسكن م ع ن ا ه و ا ل ن ا ف ذ ة ا ل ن ف ذ ه لم تعد تشرف ا ل آ ن على ذلك الهناء ي ا صديقي هكذا تكتئب ل أ و ل ت ج ر ب ة ما هذا يا مسيو محسن أ ل ا تنتظر منها تفسيرا أ ل ا تتيح لها ف ر ص ة للدفاع عن نفسها إن... ان صوت الغناء العذب المتصاعد من ا ل ن ا ف ذ ة السفلى ليس ا ل آ ن غير ط ع ن ة ط و ي ل ة تنفذ الى سويداء فؤادي لماذا لماذا يا مسيو محسن انها تغني للاخر اني اسمع نفس ا ل ا غ ن ي ة من اوبرا كارمين الحب طفل بوهيمي لا يعرف ابدا قانونا ولكن الغناء للاخر كلا كلا يا مسيو ي محسن ليس هذا الغناء لهنري كما انه لم يكن لك من قبل بل ها هي نفسها الغناء غناؤها ولكن الكلمات واللحن لاخرين غيرها وان الغناء واللحن لا يطيبان للمرء اذا ص ا د ف هوى من نفسه او ح ر ك كوامن شجوه ان كان له شجو او لمسا موطن امل مجرد امل في حب سعيد صحيح ان الحب طفل بوهيمي لا يعرف قانونا ابدا وها انا ذا القى جزاء اللعب مع ذلك الطفل البوهيمي الذي هو الحب كيف لم اعد اسمع حتى صوت ندائها للببغاء الصغير ان اسم محسن قد اختفى من فمها على الاطلاق صدقني صدقني اذا قلت لك انك تتعسف في الحكم ولست فيه محايدا اذا حدث ما تقول وصح وقوعه ولم يكن من صنع الوهم فانما هو رد فعل طبيعي لانصرافك عنها في المطعم وانت بذلك الانفعال الشديد العنيف امام هانري أ ل م ت س أ ل نفسك عما إ ذ ا كنت قد جرحت كرامتها أ م ا م الرجلين الجليلين د ف و ر د ي و سيلفان أ ل م تسال نفسك عما إ ذ ا كنت قد قد أ ن ق ص ت من كرامتها أ م ا م رواد المطعم المحيطين بكما عيبنا جميعا أ ن ن ا لا نرى غير أ خ ط ا ء ا ل آ خ ر ي ن أ م ا أ خ ط ا ؤ ن ا فلا تقع في د ا ئ ر ة أ ب ص ا ر ن ا وادراكنا وانا انا يا اندريه انا الم تجرحني بتلك ا ل ف ع ل ة باهمالي وتجنبي و ك أ ن ن ي طفل صغير يلهو بطبق طعامه ولا يدري مما يجري امامه شيئا ا و و كان يحسن بك ان تنتظر حتى حتى تنتهي تلك ا ل ج ل س ة ثم ت س أ ل ه ا وقد تجد نفسك ظالما لها الحب الحب اعماني و أ ب ط ل عمل عقلي وحواسي ولقد خطر لي أ ن أ ن ظ ر إ ل ى قفص الببغاء فوق نافذتها ف أ ط ل ل ت من نافذتي فاخذني الروع لم أ ج د قفصا ولا ببغاء وتساءلت أ ي ن هو لم أ ع د أ د ر ي مصيره هو ا ل آ خ ر لعلها قذفت به كذلك إ ل ى عرض الطريق احزنتني هذه ا ل ف ك ر ة وما زلت حزينا حتى الان نعم نعم يا اندري ه لقد مرت ساعات ومرت ايام وانا اعيش في الم ي كما يعيش الجريح في دمه وخطرت لي خواطر وانتهيت من ت أ م ل ا ت ا ل ط و ي ل ة الى ع ز وما زلت حزينا حتى الان نعم يا اندري ه لقد مرت ساعات ومرت ايام وانا اعيش في المي كما يعيش الجريح في دمه وخطرت لي خواطر وطافت بي هواجس وانتهيت من ت أ م ل ا ت ا ل ط و ي ل ة الى عزم وما هو هذا العزم ان اراها ان مرة اخرى احادثها <تصفيق> <تصفيق> دائما يعلق المحبون الامال الكبار على ما يسمونه ا ل م ح ا د ث ة ا ل ا خ ي ر ة انهم لا يريدون ان يفهموا ان الشرح والمنطق والتفسير والايضاح وكل وسائل الفكر والعقل اشياء لا تفيد في مسائل القلب وان النعيم والجحيم انما تفتح ابوابها وتوصد على شبه الفاظ س ح ر ي ة لا معنى لها افتح ياسمسم اقفل ياسمسم تماما كما جاء في قصصكم الف ل ي ل ة و ل ي ل ة على كل حال نفذت هذا العزم عندما سمعتها ذات عصر تغني وعلمت انها في حجرتها فتجلدت وذهبت الى بابها وطرقت ط ر ق ة خ ف ي ف ة خ ج ل ة ففتحت وما ان راتني حتى عادت فاغلقت الباب في وجهي بهدوء بغير ان ت ل ف ز ك ل م ة و ا ح د ة قلبي معك فانه موقف عصيب و ا ل ص د م ة من غير شك شديده ورجعت ادراجي احمر الوجه من اثر تلك الصفعه وجلست الى مكتبي واخفيت ر أ س ي بين كفي ومرت علي س ا ع ة الاخرى وفكرت مره اخرى وتمنيت ان لو استطعت ان اكلمها ان افهمها وفي الصباح المبكر عدت الى بابها افتحي يا سوزي سوزي انا محسن ارجوك افتح الباب لن اشغل من وقتك اكثر من خمس دقائق امضي بعدها ولا اعود خمس دقائق فقط اشرح فيها موقفي ثم امضي بل بل اترك الفندق نهائيا الى حيث لا تعلمين سوزي سوزي ردي علي سوزي سوزي ومع ذلك لم ترد سوزي حدثتني نفسي ب ا ل ث و ر ة عليها ووددت لو تنقلب كل ذ ر ة من ذرات حبي الى قنابل تتساقط م ح ط م ة ذلك الشيء الذي كنت اسميه سوزي و ل ك ن تذكرت قول شاعر لا تعرفه انت واعرفه انا اسمه عمر بن الخيام اذا اردت ان تسلك طريق السلام الدائم فابتسم للقدر اذا بطش بك ولا تبطش ب ح د ا انه لشاعر عظيم ذلك الذي يقول مثل هذا القول فقررت ان ابتسم على الرغم من كل شيء حسبي اني ظفرت ب ل ح ظ ة من هذا النعيم الذي كنت اجهله、أوه. فقد كشفت سوزي لي عن جانب من جوانب ا ل ج ن ة ا ل م ج ه و ل ة في كياني فليكن من امرها ما يكون فانا الان الان بفضلها اعلم ما لم اكن اعلم اعطتني مفاتيح ج ن ة الارض ومع ذلك ف أ ن ت لا تزال ذلك العصفور الذي يحوم فوق ا ل أ ش ي ا ء دون أ ن يقترب منها واقتربت من ا ل ن ا ف ذ ة و أ ط ل ل ت منها على نافذتها السفلى فوجدتها م و ص د ة ولكن الضوء كان ظاهرا من زجاجها كانت في حجرتها ذلك المساء لكن كيف السبيل إ ل ي ه ا اطرق الباب ب ق و ة يا اخي وعندئذ تنهدت و ت أ م ل ت السماء وجهت نظرك للاعلى بعد ان كنت توجهه للاسفل وقلت للسماء ه اه ايتها السماء ا ل س ا ب ع ة اني اراك واحادثك من من هذا الطابق الخامس اما فاتنتي التي كانت د ا ن ي ة مني فهي ن ا ئ ي ة ن ا ئ ي ة الان عني آ ه ن آ ه ن إن لو انها كانت فقط في السماء ا ل س ا ب ع ة لكنها في الطابق الرابع ه ذ ا قولك ام قول شاعرك عمر بن الخيام انه قولي يا اندري حقا انك لا تقل عنه شعرا والشعراء يقولون ما لا يفعلون سيدتي سوزي لم يكن بد من ان اكتب اليك هذا الخطاب اطمئني لن اطلب فيه شيئا ولن ارجو منه شيئا اني لست اخضع نفسي ولست اجهل ح ق ي ق ة الامر اني منذ دخل ميسي هنري المطعم ولاحظت كيف تغير وجهك فهمت في الحال ان ساعات عندك امست م ع د و د ة ولعل ا كلماتي التي وجهتها اليك ذلك المساء لم تكن الا ص ي ح ا ت المتشبث ب ا ل ح ي ا ة فان كنت جرت في القول وانطلقت بكلام اغضبك فاني اطمع دائما في انك تصفحين سوزي سيدتي سوزي منذ تلك ا ل ل ي ل ة ا ل ح ا س م ة في المطعم الى اليوم وانا لا انام قبل ان اسمع صوت المصعد يقف على طابقك الرابع واصغي الى صوت قدميك الصغيرتين تخطران في ذلك الممر الطويل فاعلم انك عدت فاسرع الى ن ا ف ز ت ي انظر الى الضوء الخافت المنبعث من زجاج حجرتك واظل على تلك الحال ساهرا حتى تطفى انوارك و ت ن ا م ي ن وعندئذ ن عند اذن فقط تنام عيناي ك أ ن م ا انت التي ت أ ذ ن ي ن لي في النوم ارجو ان تغفري لي هذه ا ل ف ط ر ة فانا لست خيرا من محسن الاخر اعني الببغاء الصغير لم اعد ارى قفصه ب ن ا ف ز ت ك ولعله حي يرزق انه مسكين من قناه محيط المسلسلات اذا هي ق و ل لك غ ح ب ك ح ب ك احبك م ح س ن صديقي على الرغم من خطابك الذي وجهته إ ل ي فيه كثير من اللوم ف إ ن ي مازلت أ د ع و ك صديقي إ ن ي لم أ س ت ط ع أ ن أ م ن ع نفسي من الرد عليك بل لقد هممت فعلا بزيارتك هذا الصباح غير أ ن خطابك وما فيه من صواب وما جاء به من عقاب قد اشعرني بقبح موقفي طوال الاسبوعين ولقد عدت الى حجرتي بعد ت ل ا و ة كلماتك وانا ح ز ي ن ة م ت أ ل م ة ولقد وددت لو اني لم اعش قط هذين الاسبوعين اني خ ج ل ة ولا استطيع ان اقابلك وجها لوجه كيف السبيل الى محو كل هذا من ذاكرتك وذاكرتي لست انكر اني ك ا م ر أ ة تحب بكل جوارحها قد كنت حقا ا ن ا ن ي ة ولكني لم اعرف ان الامر سيصل بك الى هذا الحد واني ح ز ي ن ة حقا لهذه ا ل ن ت ي ج ة وابدي لك شديد اسفي لكن ماذا عساي ان افعل لانال ا ل ص ف ح ة إ ن آ ل ا م ك تترك في نفسي أ ل م ا عميقا و أ ر ج و منك أ ن ت ف ق بذلك وبعد هل تقبل أ ن أ م د يدي و أ ص ا ف ح ك سوزي ديبون لماذا يا مس ي و محسن لماذا تريد ان تغادر فندقنا ز ه ر ة الاكاسيا هل اغضبك احد هل احسست اي تقصير في ا ل خ د م ة كلا كلا ا سيدي اذا لماذا تبرحنا هل وجدت فندقا اخر اجمل موقعا واطيب هواء واوفى بحاجاتك كلا يا سيدي هل ضايقك احد من النزلاء ابدا يا سيدي لم يحدث شيء من هذا لماذا اذن تتركنا بعد ان احببناك ونزلت في قلوبنا منزلا وطيدا راسقا عفوا, عفواً يا سيدي عفواً انك يا سيدي ستترك ي ي د س في نفوسنا اثرا باقيا طيبا آه مسيو ارجو ان تزورنا من وقت لاخر او ان ترسل الينا ما يطمئننا ع ل ي ك ان شاء الله سيدتي سوزي وصلتني رسالتك وفيها تتساءلين كيف تنالين ا ل ص ف عما عما نلت على يديك اثناء وقوعي في اسرك ولكنك لم تفعلي غير ما تفعله غيرك من ملكات العصر الحديث ب أ س ر ا ه ن يستجر ا ل و ا ح د ة منهن أ س ي ر ه ا وهو م ص ح و ر بجمال عينيها وتسير به إ ل ى خ ل و ة يقران فيها صفحات الحب منفردين و ي ل ت س ق فيها الوجه الحار بالوجه المورد ثم تجذبه الى ضجيج النار والطرقات وقد خيل الى الاسير وهو غارق في احلامه انها تذهب به الى كل مكان في المطاعم في المسارح في الحدائق دون ان يتطرق اليه شك وجاء الصباح وطلعت الشمس وغارت النجوم وافاق ذلك الحالم فلم يجد حوله احدا غير ك ن ا س الطرق يكنسون بقايا ذلك الحلم وكل ما بقي من الحسناء كل ما بقي منها بقي هو قناعها الحريري الاسود ملقا تحت اقدام ا ل م ا ئ د ة اهين يا سيدتي لقد افقت افقت بعد ان اخذت كل شيء على سبيل الجد ودعا ا احسن عزيزي اندريه ان ا ل م ر أ ة لا يسمع النصح ولكن النصح لا يوقفه لا يوقفه وهو مندفع مع طيار الامل في ان تصدق ظنونه وافتراضاته وان تتحقق احلامه سمعت نصحك وامنت بنبل دافعك اليه كانت سوزي من غير شك تعلم ان كل ما كان بيننا مجرد عبث لن يدوم طويلا وتعرف اني انما احيا في م ه ز ل ة م ب ت ذ ل ة س خ ي ف ة كنت معها صافي النفس ا نقي القلب وكان يجب ان ادرك ان قلبها لم يكن لي وان الامر لم يعد ان تكون ريح ب ا ر د ة قد هبت على ما بينها وبين م ي س و ه ر ي في يوم من الايام فاصبحت في ح ا ج ة الى دفء لقلبها وان المقصود لي هو ان اكون وقودا لدفء هذا القلب حتى تعود المياه الى مجاريها بينهما حين اكون انا قد احترقت واصبحت رمادا لقد ودعتها الوداع الاخير عزيز اندري وتركت الفندق ولن اعلمها ب ع ن و ا ن الجديد بعد ان افقت ورفضت ان استغرق في الاحلام والى لقاء قريب محسن هكي... كيف حالك اليوم يا م س ي و ايفان بخير انك تجهد قواك في ا ل ق ر ا ء ة وانت لم تزل مريضا اجلس ما هذه الكتب ا ل ث ل ا ث ة بين يديك انها انها ا ل ت و ر ا ة والانجيل و ا ل ق ر آ ن انها كتب الله يا مس اذا و أ ن ت فيما أ ع ل م بعيد عنها أ ر ي د أ ن أ ع ل م يا مس يمحسن كيف استطاعت هذه الكتب الثلاث أ ن تعطي ا ل ب ش ر ي ة ر ا ح ة النفس و أ ن تغمرها في ذلك الاطمئنان اني أ ق ت ر ب من الموت و أ ر ا ه قادما نحوي ب خ ر ق ة ب ا ل ي ة ليمحوني بها كما تمحى ا ل ك ت ا ب ة بالطباشير التي على ا ل س ب و ر ة ف أ ح ت ق ر نفسي و أ ز د ر ي كل ح ي ا ة إ ن س ا ن ي ة آ ه ما أ س ع د أ و ل ئ ك المؤمنين نعم نعم يا م س و ئ ي ن فالموت عند المؤمنين م ر ح ل ة إ ل ى ح ي ا ة أ خ ر ى ج م ي ل ة ح ي ا ة الخلود والبقاء هي ح ي ا ة النعيم لمن عمل صالحا و ح ي ا ة العذاب لمن كفر بنعمه الله و ل ا ي ا ذ بالله لعل هذا ا ل إ ي م ا ن هو الذي يجعل المؤمنين يستقبلون الموت باسمين ويرون ا ل ح ي ا ة شيئا عظيما ل أ ن ه ا تشمل الكون دائما ولماذا لا تؤمن أ ن ت أ ي ض ا ب ا ل ح ي ا ة ا ل أ خ ر ى يا مس و ي ذ ا ن ثق ن ي اريد ف ا ل ر ق ب ة و ا ل إ ر ا د ة لا تعوزاني ولكن هل من الممكن لمثلي ا ل آ ن أ ن يؤمن ب ا ل ج ن ة والنار كما كان يؤمن بها السابقون إ ل ى ا ل إ ي م ا ن ولم لا يا مس و ي ذ ا ن إ ن الكتب التي أ ن ز ا ه ا الله على رسله ب ا ق ي ة وكما آ م ن بها ا ل أ و ل و ن يؤمن بها نحن أ ي ض ا و إ ن الروح التي تمثلت في إ ي م ا ن المسلمين في عهد محمد صلى الله عليه وسلم تمثلت في إ ي م ا ن المسلمين في عهد صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي ولا تزال تتمثل في إ ي م ا ن المسلمين اليوم هذا هو ما أ ح س د ك م عليه يا مسيم ح س ن انغرست في نفوسكم قواعد ا ل إ ي م ا ن فلم ينل منها زخرف الدنيا وبهجتها ولا ما يسمى ا ل آ ن ب ا ل ح ض ا ر ة ا ل غ ر ب ي ة ولا انقضاء ذلك التاريخ الطويل على آ خ ر انبيائكم يخيلوا إليه ان ا ل ح ض ا ر ة ا ل ا و ر و ب ي ة ا ل ح د ي ث ة لا تسمح للناس ان يعيشوا الا في عالم واحد ان, إن سر ح ض م ة الحضارات ا ل ق د ي م ة انها جعلت الناس يعيشون في عالمين لقد عرفت تلك الحضارات العلم والعلم التطبيقي كانت حضارات كامله <تصفيق> ا م هذه الحضارات ا ل ا و ر و ب ي ة حضارات الواقع و ا ل ا ن ا ن ي ة لا يهمها شقاء الغير ولا تحب ا ل ح ي ا ة الا في ا ل ح ي ا ة انا معك في هذا ميسو ايفا والمؤلم فيه ان الناس في ظل هذه ا ل ح ض ا ر ة اكتسبوا صفاتها أ ص ب ح و ا لا ي أ ب ه و ن بما يصيب غيرهم بسبب تصرفاتهم إ ن كل همهم ا ل س ر ع ة س ر ع ة في البر وفي البحر وفي الجو أ ك ب ر ف ا ئ د ة ب أ ق ل جهد تنوع في المتع والمباهج ولكن ولكن ما جدوى كل ذلك إ ذ ا نحن خسرنا ث ر و ة النفس و أ ن ت تبحث ا ل آ ن عن ث ر و ة النفس بل ابحث عن النفس ذاتها وانت تبحث الان عن ث ر و ة النفس بل ابحث عن النفس ذاتها وانتم في الشرق كيف عرفتم الله عرفناه في الاسرار التي تضمنها ا ل ق ر آ ن الكريم حين حثنا على ونظام سيرهما الدقيق وفي النظام العجيب الذي يتناول بذر الحبوب في الارض ف إ ذ ا هي نبات كريم وفي أ ن ف س ن ا وفي غير ذلك من قوانين تحكم هذه المخلوقات كلها تدبروها تدبروها ل ت ع ر ف ا ل س ب ي ل إ ل ى الله كل هذا كل هذا في الشرق نعم في الشرق فالشرق م ن ا ر ة ا ل ه د ا ي ة إ ل ى الحق والصواب إ ل ى العلم واليقين إ ل ى الدنيا والدين الى ا ل ر ا ح ة و ا ل س ك ي ن ة اذا اذا قم معي قم معي الى الشرق افتح افتح هذه ا ل ن ا ف ذ ة دع الهواء يدخل اخلع مسيوبا مسي محسن تعال تعال هل س أ ل ت عني قال لي صاحب الفندق إ ن ك ت س أ ل عني منذ ا ل أ م س نعم نعم يا مسيو محسن انظر انظر إ ل ى الشمس يا مسيو محسن <تصفيق> نعم نعم <أوه>، النور <تصفيق> النور النور يشرق من بلاد الشرق ليقرب في بلاد الغرب اقترب اقترب مني يا صديقي وانهضني قليلا فاني ف إ ن ي س أ م ت طول الرقاه إ ن ي أ خ ش ى لا تخشى لا تخشى شيئا ضحني في الجوار ضحني في بجوار ا ل ن ا ف ذ ة ساعدني في الجلوس حيث ي ق م ر ن ي نور الشمس شكرا شكرا لك ايها الصديق اتعاهدني على ماذا أ ن نذهب معا نذهب معا إ ل ى الشرق نعم عندما تسترد صحتك ل ن ي اني اشعر اليوم اني قد شفيت ان صحتي أن تسمح لي أ ن أ س ا ف ر اليوم بالذات اسمع إ ن لدي في, في هذا الصندوق مبلغا من المال د خ ل ت يكفي نفقات السفر و س أ خ ر ج اليوم أ ب ح ث عن مشترك لهذه الكتب وهذه ا ل ا م ت ع ة لست في حاجه الى كتب بعد اليوم إ ن م ا انما انا في ح ا ج ة الى هواء وفضاء وصفاء لا تتكلم كثيرا يا مسوئيل حسبنا ما حصل في م ر ة سابقه حين اشتد عليك التعب لن اتكلم كفى كلاما ولكني ولكني سافعل الى العمل الى اين إ ل ى أ ي ن يا م سيفان إ لا تتحرك أ ر ي د أريد ان ارتدي ثيابي ل أ خ ر ج قليلا ف أ ب ي ع هذه الكتب و ا ت ع ي ا للسفر ليس ا ل آ ن ليس ا ل آ ن إ ن ك متعب دعني ايها الشاب سنذهب إ ل ى الشرق أ ر ي د أ ن أ ر ا جبل س ي ج و ن و أ ن أ ش ر ب من ماء النيل وماء الفرات وماء سمسم وتترك م ا و هذه البلاد وهذه ا ل ح ض ا ر ة وتترك ب ي ت و ف ن اه يا ب سييفان انك تستطيع ان تقول كل شرب فاسمع لك ولكن ب ي ت و ف ن ب ي ت و ف ن خليق ان يرفع مجد الغرب ابد الابدين وان يطهر ا ل ا ن س ا ن ي ة وان ينير القلوب بيت هولن بيت هولن نعم بيت هولن وهامتل ومسار و ق ل ي ل و وغيرهم من م ت ه م على صغارهم ما هم الا ز ا ر ا ت يدعاه في ح د ي ق ة الغرب الغناء الا يكفيك هؤلاء هلم إ ل ى المنبع إ ل ى هناك أ ل م تر ى الشرق من قبل يا مسويفان لم أ ر ه قط لم أ ر ه قط إ ل ا في أ ح ل ا م ي ولكني و لن ك ي لن أ م و ت قبل أ ن أ ر ا ه مسويفان مسويفان ماذا بك ف ا ت ا ل أ و ا ن أ ي ه اوان ا إلا... إ ذ ا ب انت وحدك الى هناك استدع لك ا ل طبيبي مثل إ إلا... ل إلا... ن ب ح اعرف نفسي اذهب إلا... انت يا صديقي إ ل هنا... الى إ هناك الى النبح وحمل ذكراي ذكرايه وحدها معك وتحول <تصفح> <تصفح> <تصفح> اهلا أ ه ل ا أ ه ل ا بالعصفور من الشرق أ ي ن كنت غائبا عنا يا رجل قل لي أ ن د ر ي اسمع يا ج ر م ي ن ها هو مسي موحسن على وشك أ ن يعطينا درسا في ا ل ف ل س ف ة قد أ و ح ش ت ن ا فلسفات مسي موحسن كدت في السفر ووصلت إ ل ى ا ل م ح ط ة و ر أ ي ت القطار على وشك التحرك فحمدت الله على أ ن ك وصلت في الوقت المناسب وبينما أ ن ت تشتري ا ل ت ذ ك ر ة يتحرك القطار أ م ا م عينيك كثيرا جدا وحدث لي ذلك ع د ة مرات وماذا فيه فيه, فيه أ س ف على ما اظن طبعا طبعا أ س ف على أ م ل أ ص ب ح قاب قوسين أ و أ د ن ى ثم افلت من اليد قل ما تريد يا مسيو ي محسن بدون ح ا ج ة الى هذه المقدمات ا ل ط و ي ل ة واذا كان هذا القطار هو قطار الحياه أوه هو هو اندري اندري لقد صح ما قلته سيتفلسف مسيو ي محسن لا لا, لا ليس ا ل في الامر ف ل س ف ة يا جيرمين بل هي ا ل ح ق ي ق ة ان مسيو ي ايفان الذي حدثتكما عنه من قبل ذلك العامل المريض بداء ا ل ر ئ ة مات يا للمسكين وماذا كنت تتوقع له غير ذلك رجل مريض ويرفض عرض نفسه على ا ل أ ط ب ا ء ويرفض الغذاء من البديهي جدا أ ن تكون هذه هي نهايته كان يبحث عن نفسه وظل حياته يبحث عن نفسه وعندما أ و ش ك أ ن يعثر عليها مات فاته القطار ي ا ل ل م س ك ي ن لئن مات إ ي ف ا ن ففي كل يوم يموت آ ل ا ف ويولد آ ل ا ف و ع ج ل ة ا ل ح ي ا ة لا تتوقف دعونا من هذا و ن ق ب ل على طعامنا احترم شعور مسير محسن أ ن د ر ي ه لابد انه كان يعز ذلك الرجل كثيرا الى حد ان وفاته احزنته الى هذه الدرجه سنتحدث في هذا الامر بعد تناول هذا العشاء الفاخر اين ج ن و في ا ل م د ر س ة ا ل د ا خ ل ي ة وهو يتقدم في دروسه ب س ر ع ة م د ه ش ة ج ن و هذا سيكون بطل ا يا اندري م ر ة واحده موسي محسن هل تعرف أ ن اندري مسافر إ ل ى مدينه ليل بشمال فرنسا أ ح ق د لا بد أ ن في ذلك ت ر ق ي ة أ و ف ر ص ة أ ف ض ل بعض الشيء و س ي جرمين د ة س أ ب ق ى في عملي هنا ل أ ك و ن ق ر ي ب ة من جنوب آه لهذا دعوتماني لهذه ا ل م أ د ب ة عفوا إ ذ ا كنا قد أ ق م ن ا ه ا في البيت ولم نقمها لك في أ ح د المطاعم ا ل ف ا خ ر ة حاذري أ ن يفهم مسي ي محسن أ ن ك تشيرين إ ل ى تجربته مع سوزي فتثير ذكريات م ح ز ن ة م ا ض ي ة ابدا ابدا لم يعد لتلك الذكريات اي ايلام لا تحاول ان توهم نفسك يا عزيزي محسن كلا كلا يا اندريه ليس الذي اعيش فيه الان وهما لقد احسست بعد ان كشف الحجاب عن بصيرتي بردا وسلاما يهبطان قلبي يضمضان جروحي وانا الان أ ش ع ر ببعض ا ل ق و ة لم أ ع د أ خ ش ى شيئا ل ج أ ت إ ل ى الموسيقى أ ع ت ص م بالسحب ضد هذا الحب ا ل أ ر ض ي الذي وضع أ ن ف ي ا في الرغام أ ر أ ي ت يا ج ر م ا ن أ ن ك فتحت جرحا في قلبه كاد أ ن يندمل انا آ س ف ة يا م ش ي و م ر ي ى لماذا ت أ س ف ي ن يجب أ ن تهنئينني لقد ت ج ه ت بكليتي الى الاستمتاع بالموسيقى اقبلت على الاستمتاع بموسيقى فاغنر بارسيفال سحر يوم ا ل ج م ع ة ا ل ح ز ي ن ة موسيقى بيتهوفن ا ل س ي م ف و ن ي ة ا ل ت ا س ع ة وحدك لماذا هذا الاصرار منك يا ج ي ر م ي ن على تذكيره بذلك هذا امر عجيب حقا اه هذا مجرد سؤال بريء نعم نعم وحدي يا ج ي ر م ي ن وحدي في واقعي ومع العشرات والمئات و ا ل آ ل ا ف بخيالي والخيال دائما أ ج م ل من الواقع الخيال الذي يصور لي ا ل ق ص ة ا ل ط و ي ل ة التي تحكي بغير كلام وتسمو بالنفس مسكين ب ط ا و ف ن نعم يا له من مسكين لقد كانت وصيته و ص ي ة ل ل إ ن س ا ن ي ة كلها لا ل أ خ و ي ه كارل وجوهان فحسب و إ ن كانت قد وجهت إ ل ي ه م ا حين قال لهما أ و ص ي ك م ا ان تعلما اطفالكما ل ف ض ي ل ة فهي وحدها لا المال السبيل الحقيقي ل ل س ع ا د ة وهي التي كانت كل سندي في محنتي نعم محنته التي أ ص ي ب فيها بالصمم س أ ع د لكما ل ش ا ي وسنخرج الليل ة الى المسرح فليست مسارح ليل كمسارح باريس تريد ان تتزود ب و ج ب ة ط ي ب ة من الموسيقى يا اندريه قبل سفرك لقد كتبت ر س ا ل ة الى اندريه ا ق ر أ ي ه ا يا ج ر م ي ل أ ر ن ي اه عزيزي اندريه صدقت فراستك الخيال قد أ ض ا ع ن ي يا اندريه أ ن ا شخص شقي وليس الشقاء هو البكاء وليست ا ل س ع ا د ة هي الضحك ف أ ن ا أ ض ح ك طول النهار ل أ ن ي لا أ ر ي د أ ن أ م و ت غارقا في دموعي أ ن ا شخص ضائع مهزوم في كل شيء و إ ذ ا كنت تسمع من فمي احيانا أ ن ش ي د ا ل ق و ة و ا ل ب ط و ل ة فاعلم أ ن ي أ ص ن ع ذلك ت ج ي ع ا لنفسي كمن يغني في الظلام طردا لرضاك ل لمختبط ل ف ز ع واني عن عملك الجديد بمصنع ليل اما اكفهرار الجو المستمر في هذه ا ل م د ي ن ة ا ل ش م ا ل ي ة فهو خير على كل حال من اكفهرار وجه ا ل ح ي ا ة اخبرك ان اخر م ر ة ر أ ي ت فيها ج ر م ي ن كان مساء الاربعاء الماضي حيث تناولنا العشاء معا ب ص ح ب ة جنوس صغير وليس بي ح ا ج ة الى ان اؤكد لك شوقها الشديد هنيئا لك حب زوجك وولدك النقود وصلت ث ل ا ث م ا ئ ة من الفرنكات بالتمام اشكرك وارجوك الا تستدين من غيري ولا مني الا ل ل ض ر و ر ة محسن شكرا لزيارتك بين الحين والحين يا مسيو محسن اليس هذا واجبا يا سيدتي وزوجك اندريه هناك في اليل انك لا تعلمين مبلغ سروري وهو يقول ان مصانع اليل تتخطفه وانه يرقى درجات العمل سريعه ليس هذا غريبا على اندريه فهو ذكي جدا وبارع جدا <تصفيق> جدا ومثقف جدا نعم <تصفيق> <تصفيق> <جدا تصفيق> ما س ع د اندريه بحبك وحب الجنوب انه يستحق هذا الحب واكثر يا مسي و ل م ح س ن فهو الزوج المحب الكريم المخلص والاب البار بابني انه ا ل ر ج و ل ة ا ل ك ا م ل ة و ا ل ب ط و ل ة والمثل الاعلى في المكارم والاخلاق س أ ب ل غ ه هذا سيدتي في خطابي التالي لا لا لا لقد قلته ل ا <تصفيق> اعرف ان كبرياء ا ل م ر أ ة تمنعها من ان تكشف عن ح ق ي ق ة عواطفها حتى لزوجها لم اقل ذلك بلساني بل قلته بسلوكي معه ما اسعده بهذا التقدير ان احساسك هذا نحو اندريه يدفعه في طريق النجاح وقد سبق ان قيل ان وراء كل رجل ناجح يد ا م ر أ ة تدفعه ا ل ح ي ا ة م ش ا ر ك ة يا مسيو محسن وحين ينجح الرجل وترتسم على شفتيه ا ب ت س ا م ة الانتصار بعد كفاحك تشرق الدنيا كلها امام ا ل م ر أ ة وحين لا يجد المرء من يشاركه كفاحه او يقاسمه مشاعره ايكون لكفاحه مذاق اتكون له ق ي م ة ستجدها يوما ما ي م س ي محسن او لعلها هي التي ستجدك هناك م غ ا ل ط ة ش ا ئ ع ة وهي أ ن الرجل هو الذي يستطيع أ ن يحب من يشاء وهو يكفي هذا ل أ ن تستجيب له تلك التي يحبها مع أ ن ا ل ح ق ي ق ة الواقعه ان ا ل م ر أ ة هي التي إ ذ ا أ ح ب ت خلقت السبل ويسرت الوسائل وجعلت ا ل أ م ر يبدو كما لو انه مجرد ا س ت ج ا ب ة منها ل ر غ ب ة الرجل إ ن ك بهذا كما لو كنت تريدين القول ب أ ن الصدى ي أ ت ي قبل الصوت أ ب د ا أ ن ا لا أ ق و ل هذا ولكن المهم هو تعريف من هو الصوت ومن هو الصدى خذ قصتك مع سوزي ارجوك أ ر ج و ك دعينا من هذه ا ل س ي ر ة ا ل آ ن الست فنانا خذ هذه ا ل ق ص ة على أ ن ه ا موضوع بحث أ و ف ك ر ة م س ر ح ي ة و إ ذ ا كنت من الفنانين التشكيليين لقلت لك اجعل منها ف ك ر ة رسم او تمثال على فرض صحته هذا ظللت انت تحبها وتتردد على شباك التذاكر الى اخر هذه ا ل ق ص ة هل جاء ذلك بايه ن ت ي ج ة ايجابيه ة طبعا لا وعندما خاطبتها في فندق ز ه ر ة الاكاسيا كان من الممكن ان توقفك عند حدك ب ك ل م ة او ا ش ا ر ة ولكنها هي التي يسرت لك مخاطبتها ومسايرتها ودفعتك في رفق ولي الى ان تدعوها الى مطاعم هي التي اختارتها ومنها المطعم الذي يتردد عليه صديقها ع ن ر ي هل فهمت نعم نعم فهمت لقد اوهمتني بنعيم دام اسبوعين ثم ايقظتني من الحلم ب ق س و ة وعنف لم تترفق فتترك لي حتى ذكرى تلك الايام ا ل ق ل ي ل ة س ل ي م ة ج م ي ل ة ماذا فعلت انظري انظري هذه ا ل و ر ق ة جاءتني منها وهي تقول لي فيها اتمنى اني ما عشت قط هذين الاسبوعين لا لا لا لا في هذا هي م خ ط ئ ة كان يجب ان تدعك و ش أ ن ك بعد ان حققت لها الغرض الذي ا ر ا د ت وهي إ ث ا ر ة غ ي ر ة أ ن ر ي واسترداد حبه لقد جعلت مني أ ل ع و ب ه لا لا لا انه مجرد درس صغير أ ي ه ا العصفور من الشرق لتكن لك روح ر ي ا ض ي ة يا مسي المحسن وخذ ا ل أ م ر على أ ن ه ض ع ا ب ة وليس طعنه خنجر انك لم تشرب فنجان الشاي بعد آه لا لقد ا ل كدت أ ن س ى كدت ت ن س ا ه لقد نسيته فعلا لا تفكر كثيرا في سوزي حاول أ ن تنساها انساها、مم. انساها بعد أ ن زلزلت كياني لو أ ن سوزي هذه كانت صديقتك أ و خطيبتك وحدث بينكما تنافر أ و خصام وحدث أ ن ك هجرتها أ ك ن ت تلومها إ ذ ا هي سلكت مثل هذا المسلك لكي تستريحها مرحبا بكم المحبين مثل المغري قناة الثلاث في <تصفيق> هي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله إذا عندنا في الشرق لا يفعلون هذا وماذا يفعلون إذن؟ اذا اذا تخاصم حبيبان او خطيبان او زوجان توسط بينهما اهل الخير من الاقارب والاصدقاء فاصلحوا بينهما دون ح ا ج ة الى غش او خداع على كل حال اشكر لك هذه ا ل ج ل س ة ا ل ل ط ي ف ة وسارد على امري واذا كنت في ح ا ج ة الى ايه خ د م ة فانت تعرفين عنواني و س ق ي كما قلت لك من قبل من انه اذا كان اندريه في الليل فان محسن هنا في ف ا ر ي س طبعا طبعا ا ش ك ر ه اشكرك تحيتي ا للصغير شكرا ابلغي اني في ا ل ز ي ا ر ة ا ل ق ا د م ة ساسلمه التمثال الجلدي للجمل فصديقي الذي كلفته بارساله ابلغني انه في الطريق عزيزي اندريه أ ش ك ر لك خطابك واسف لما سببه لك خطابي من حزن ما كان ا ل ي الحق في أ ن أ ض ي ف ما بي إ ل ى ما بك ولكنك ستضحك إ ذ ا عرفت مبلغ ما تجمع على ر أ س ي من شقاء أ م ا أ ن ت ا ل آ ن فرجل ناجح في حياتك والمستقبل امامك جلي كالنجم اللامع في السماء ا ل ص ا ف ي ة ثم انت فوق ذلك رجل محاط بالحب والعطف من زوجك وولدك محسن ما لك ش ر د ذهني ا ك ذ ا يا امري لقد جعلتني هذه ا ل ر س ا ل ة أ ف ك ر و أ ق ا ر ن و أ ت ذ ك ر هي من صاحبك الشرقي أ ي ض ا يا اندري نعم نعم يا ف ر ا ن س و ا انه صديق حقيقي مخلص وفي طاهر القلب انه نموذج فريد في ارائه ومثله العليا لا شك أ ن ه سيكون رجلا عظيما يوما ما <تصفيق> <تصفيق> هل اصابتك ع م ت نبوي اندري、مم. كلا كلا يا ف ر ا ن س و ا فهذا الشاب يذكرني بفرسان القرون الوسطى بما يتحلى به من قيم ا خ ل ا ق ي ة ومثل عليا لهذا كلفته ب ر ع ا ي ة ج ر م ي ن وابننا جانو وانا مطمئن الى ان وجوده بالقرب منهما يعوضهما عني ولكن ولكن انا من يعوضني عنهما النجاح الترقي السريع ا ل ش ه ر ة أ ل ا تدرك أ ن ك حققت في ف ت ر ة و ج ي ز ة هنا في اليل ما يتطلب من غيرك عمره كله أ ت م م طعامك ولا تشغل بالك في التفكير طعامي ا ق ر أ ما كتبه محسن عن طعامي ثم قل لي بعد ذلك أ ت س م ي ما ن أ ك ل ه هنا طعاما ا ق ر أ ا ق ر أ ه ت عزيزي أ ن د ر ي ه م ع ذ ر ة ل إ ب ط ا ء عليك في الرد فقد أ ص ب ت ببرد وسعال أ ق ع د ن ي في الفراش أ ي ا م ا وانتهز هذه ا ل ف ر ص ة ل أ ب ل غ ك شكري الخالص على قلقها وعنايتها <تصفيق> <تصفيق> هذا و <هو> طعامك لا تتعجل استمر كما أ خ ب ر ك أ ي ض ا أ ن ه ا دعتني بعد ذلك إ ل ى و ل ي م ة عشاء بمسكنها حيث نصبت ا ل م ا ئ د ة إ ل ى جوار المدفاه لن انسى مطلقا ذلك الحساء اللذيذ اهنئك باستكشاف في جرمين فضلا عن ذكائها وادبها وخلقها ذلك الفن الجميل المفيد فن الطهي ثق انها ط ا ه ي ة من ا ل ط ب ق ة الاولى انها تستحق وساما هل ذقت فطير الارز من صنعها اكرر شكري لجرمين على هذه ا ل و ل ي م ة وعلى تلك الغلاله ا ل ح ر ي ر ي ة التي اعرتني اياها لاجعلها حول عنقي خوف البرد جانو يقبلك وقد قبلته عنك ا ر أ ي ت يا فرانسوا ط ا ه ي ة من ا ل د ر ج ة الاولى وتستحق وساما صدقني يا فرانسوا لقد ب د أ ت احن اليها والى ولدي ولكنها ارسلت اليك صورتهما وهما يتنزهان في ا ل ش ا ن ز ل ي ز ي وفي ميدان اسكت اسكت اسكت يا فرانسواه ل افهم من ذلك ان صحبتنا اجرتك ه ا ا ب د ا يا ف ر ا ن س و ا ولكني كنت اتمنى ان ي أ ت ي ا الى هنا في ليل الا ان المصنع الذي تعمل به متمسك بها لكفاءتها ه والطفل الف جو ا ل م د ر س ة ا ل د ا خ ل ي ة التي التحق بها اتمم طعامك يا اندريه فان الوقت قد ازف ل ل ع و د ة الى العمل حالا حالا يا فرانسوا عزيزي محسن بلغتني رسالتك واشكرك واعتب عليك و ا ه ن ئ ك اشكرك لعنايتك بجرمان وولدنا جانو و ل أ ن ك تطمئنني ع ل ي ه م حتى ل ك أ ن ي معهما و أ ع ت ب عليك أ ن ك أ ش ع ل ت نار شوقي إ ل ى أ س ر ت ي وبيتي في باريس و أ ص ب ح ت أ ح س أ ن ا ل م س ا ف ة بين ليل وباريس ب ع ي د ة بعد الكواكب إ ح د ا ه ا عن ا ل أ خ ر ى و أ ه ن ئ ك بشفائك من و ع ك ة البرد التي نذلت بك وحمدا لله اذ من عليك بالشفاء والسلام اندري هلم بنا الى المقهى يا اندري ام تريد ان نذهب الى احد المسارح بل اريد ان نذهب الى المقهى حيث نتبادل اطراف الحديث في ش أ ن م ش ك ل ة م ش ك ل ة م ش ك ل ة ف ك ر ي ة يطرحها صاحبنا للبحث والله ان بالك لخال كنت احسبك ستكون جادا بعد هذا اليوم الشاق من العمل ف ت أ ت ي وتقول لي م ش ك ل ة للبحث、آه. لماذا لا يدعنا صاحبك هذا ل ش أ ن ن ا ويحل هو ما يشاء من المشاكل قلت لك من قبل اني احبه كاخي واحب كل ما يصدر عنه من قول او ا ش ا ر ة يقول مسي محسن اني كتبت له في خ ط ا ب الاخير ان مقامي في اليل بعيدا عن من احب قد كشف له عن ر ق ة مشاعري لا يراني خليقا بها المسائل كلها ن س ب ي ة تختلف فيها وجهات النظر هل سبق ان راك فظا في معاملتك لجرمين او ابنك لا اظنني كنت فظا في يوم من الايام مع احد قط فما بالك بجرمين و لكن طول معاشرتنا تجعل من الالعاب ا ل ص ب ي ا ن ي ة التي كنا ن ل ج أ اليها ايام ا ل خ ط و ب ة وبواكير عهد الزواج امرا تافها وغير مسساغ فنحن الان اكثر نجا آه لعله كان يريد منكما ان تذهبا الى الحدائق ذات ل ي ل ة م ق م ر ة تتناجيان وتتشاكيان الهوى او تترنمان بقصائد الغزل وابنكما على م ق ر ب ة منكما ي ت س ل م ا ل ن ظ ر اليكما انه يريد مني ان اثني على ذوقها في تنسيق المسكن والازهار والثياب وعلى طهيها وباختصار ان اقضي ليلي ونهاري في الثناء عليها صاحبك هذا خيالي لا يعترف بوجود ع ا ط ف ة ما لم يتم الاعراب عنها ب ع ب ا ر ة م ن م ق ة م ز خ ر ف ة هو ما تقول ا ق ر أ هذه ا ل ع ب ا ر ة في رسالته نعم لقد كان يخطر لي احيانا ان الحب هو العمود الفقري للكون وان الله كي يقيم ا ل ق ي ا م ة وينهي ا ل ح ي ا ة لن ي أ م ر إ س ر ا ف ي ل بنفخ السور إ ل ا بعد أ ن ي أ م ر ملك الموت ليهوي ب ف أ س ه على الحب وبموت الحب في ا ل أ ر ض ينتهي العالم <تصفيق> هو يخيل الي ي ان أ د ر ي ه أن الحب في هذا العالم عضو سوف يتمكن العالم الحديث من بتره واستئصاله دون أ ن تخسر ا ل إ ن س ا ن ي ة شيئا كبيرا أ ر ي د ر أ ي ك في هذا ا ل آ ن هذه يا فرانسواه ي ا ل م ش ك ل ة فهل عندك حل لها أ ل ا ترى أ ن ت معي اندري أ ن هذا ليس خيالا فقط بل هو شطط في الخيال كيف يتصور صاحبك مثل هذا التصور الممعن في ا ل غ ر ا ب ة كيف يتصور أ ن الحب و ا ل ق ر ا ه ي ه او غيرهما من العواطف يمكن أ ن يقضي عليها دون أ ن يقضي على ا ل إ ن س ا ن نفسه وهو الذي يحب ويكره ويغضب وما الى ذلك صديقي محسن فنان واسع الخيال يجسد المعنويات ويجعل لها ابعادا واحجاما بل وقد ينطقها كما كان مؤلف المسرح في ع ه د ا ل ن ه ض ة يفعلون اذ يظهرون على المسرح رجلا ما يكون اسمه في ا ل ر و ا ي ة العقل مثلا او الجشع كما يظهرون على المسرح ا م ر أ ة ما يكون اسمها ا ل ح ك م ة او ا ل ف ض ي ل ة او غير ذلك أها ارايت انه لم تعد هناك م ش ك ل ة ويجب ان نذهب الى مسرح او سينما بدلا من المقهى وان ندع صاحبك الغريب ينعم بغرابته قلت لك انه فنان تصور يا فرانسواه انه يقول انه ي ر غ ب نفسه الان على الاستعداد للتقدم لامتحان الدكتوراه في القانون ارضاء ل أ ه ل ه فقط وليس سعيا الى مستقبله ومع ذلك فهو يعترف بان هناك ما يعترض نجاحه هذا الشيء هو طبيعته التي خلقت للضياع في الفضاء لا للوقوع في قيود الدكتوراه وحدود المعارف الجامعيه لقد فهمت روح صاحبك يا اندريه انها من الارواح ا ل ه ا ئ م ة التي لا تحب التقيد بزمان او مكان بل تفضل الانطلاق في الفضاء نعم فهو يقول ان نفسه قد خلقت ل ت ق ر أ ما تريد وقت ما تريد لتحيط علما بكل شيء وتسعى الى ت أ م ل كل شيء وتستبقي في ا ل ذ ا ك ر ة ما تشاء وتنسى ما تشاء اما تتبع د ر ا س ة م ن ت ظ م ة لجزء معين بالذات من العلوم هنا كل المشاكل أ ن ا اليوم شخص مهم مهم جدا يا سيدتي أوه أ ن ت مهم في كل يوم ولا ولا تقتصر أ ه م ي ت ك على يوم دون آ خ ر ولكن ماذا يجعلك تقول هذا القول أ ح م ل أ ح م لك ل مالا、no. <تصفيق> حقا؟ آه آه إ ن ك ل م ة مال هذه تفيد أ ن المبلغ كبير واياك إ ي ك إ أن ت اياك أ ن تخيب أ م ل ي بعد أ ن قلت هذه الكلمه فتذكر لي مبلغا تافها ث ل ا ث م ا ئ ة من الفرنكات بعث بها أ ن د ر ي ل أ س ل م ه ا لك حقا <تصفيق> ولماذا لم يرسلها لي م ب ا ش ر ة على المصنع إ ن ه ا خ د ع ة من خدع أ ن د ر ي جعلني اعتقد ان ا ل ث ل ا ث ة م ئ ة فرنك هذه ملكي、مم. وقبل ان ا س أ ل ممن المبلغ ف ا ج أ ن ي الرجل الذي حمل المبلغ من ا ليل ل انه من اندريه لجيرمين、مم. وهكذا استمرت فرحتي بضع ثوان ثم صدمني الواقع بانها ليست لي ه ا هل انت في ح ا ج ة الى غير هذه المبالغ كلا كلا لا تخفي عني شيئا هل انت في ح ا ج ة الى اكثر من هذا المبلغ فانت تعرفين اني واحد من ا ل ع ا ئ ل ة ولست غريبا عليكم لا لا لا ابدا سادعوك ا ل ل ي ل ة للذهاب للمسرح ا ت ى ستدعوني يا بوسيمه الان اذا فيجب الا تكون ا ل د ع و ة ب ا ل ص ي غ ة التي قلتها、آه. اذن بايه ا ل ص ي غ ة هكذا انا ادعوك للذهاب الى المسرح ا ل ل ي ل ة يا جارمال لان حرف السين وحرف سوف يكونان ل ل د ل ا ل ة على المستقبل اهو أه درس في قواعد ا ل ل غ ة المهم هو هل تقبلين هذه الدعوه آه بكل سرور ورضا و خ ا ص ة اذا كانت ا ل د ع و ة ل م ش ا ه د ة م س ر ح ي ة الماضي ا ليكن ل ي فهي م س ر ح ي ة ع ظ ي م ة أ ث ن ى عليها النقاد كثيرا لا أ ع ر ف ما قاله النقاد عنها ولكن ولكن ز م ي ل ة لي تدعى بريجيت شاهدتها مع زوجها وهي لا تكف عن الحديث عنها م ن ت ه ز ة ف ر ص ة عدم ر ؤ ي ة أ ي ز م ي ل ة لنا هذه ا ل م س ر ح ي ة ل ل ت ف ا ه لماذا لا تنتهزين ف ر ص ة يوم ع ط ل ة لك ل ز ي ا ر ة أ ن د ر ي ف ي ليل تكاليف كثيره ونحن في ح ا ج ة الى تدبير كل قرش و خ ا ص ة وان ق ص ة ايجار المسكن سيحل في منتصف هذا الشهر اذن ف ا ل ث ل ا ث م ا ئ ة فرنك لن تكفي اه هذا لا يهم نستطيع ان نطلب من صاحب المسكن الانتظار قليلا عزيزي اندري وصلتني رسالتك واعجبت جدا بتلك ا ل ط ر ي ق ة ا ل م د ه ش ة التي جعلتني اعتقد ل م د ة ثوان فقط اني امتلك ث ل ا ث م ا ئ ة فرنك وفرحت ا جدا ثم صدمني الواقع وهو ان ا ل ث ل ا ث م ا ئ ة فرنك لم تكن لي بل كانت طعما لاصطياد م ئ ت ي فرنك اخرى من جيبي قصة ايجار المسكن على اني غير حاقد عليك ولا ناقم ساذهب مع ج ر م ي ن يوم ا ل ج م ع ة القادم ل م ش ا ه د ة ر و ا ي ة ج د ي د ة وان ما تحسبه خدمات اقدمها ل ج ر م ي ن لا يعادل ما تؤديه هي لي وما تؤديه انت ايضا من فوائد الى شخصيتي وهي في سبيل تكوينها فرانسوا قل لي بربك لماذا تبطئ ج ر م ي علي في رسائلي هذا امر طبيعي ام ان شيئا طارئا دخل حياتها وانا غائب عنها اوه كفاك حذرا ومجونا يا اندري فزوجتك ا م ر أ ة فاضله اياك والشك يا اندري اذا لماذا ت أ خ ي ر ه ا في الرد على رسائلي تلك التي كانت تستيقظ قبلي لترى ما انا ب ح ا ج ة الي ه فتلبيه ربما شغلتها امور عن ا ل ك ت ا ب ة اليك محسن محسن ماذا تقصد ب ك ل م ة محسن ربما كان هو الذي شغلها عن الانتظام في مراسلتي محسن الذي كنت تغرق في مدحه والثناء عليه محسن الذي ا ت م ن ت ه عليها وجعلته وكيلا عنك في ر ع ا ي ة شؤونها لست ادري لست ادري يا فرانسواه لست ادري、آه. لقد تبلد خاطري و ا ن ط ف أ نور ذهني قل لي أ ن د ر ي هذه أ و ل م ر ة في حياتكما يبتعد فيها أ ح د ك م ا عن ا ل آ خ ر كلا ولكن فترات الغياب كانت ق ص ي ر ة فلم تسمح لشيطان الوساوس بالعبث بقلبي اهدا اهدا يا أ ن د ر ي ا ه د أ وعد كما كنت اندريه الواقعي الرزين المازح لا تجعل خ ي ا ل يقتلك عد الى الواقع وارح نفسك وارحم الاخرين عزيزي اندريه لقد ن ف س ت طلباتك بالتمام وعلمت ان ج ر م ي ن لم تبطئ عليك في ر أ س ا ئ ل ه ا عن اي قصد لا تستسلم للتصورات والاوهام ايها المتشدق ب ك ل م ة الواقع هل انا فهمت انك كنت ا ل ظالمي بسخريتك من حبي المنحوس وعواطفي وخيالي لقد انتقم لي القدر اما ما طلبته الي من حديث عن الموسيقى والصور فالى ر س ا ل ة ق ا د م ة لاني مدعو ا ل ل ي ل ة الى حفل موسيقي حافل وساذهب يوم الاحد الى اللوفر كعادتي وانك لتعلم ا لماذا ا و ا ز ب على الذهاب الى اللوفر كل احد فهذا هو اليوم المخصص للدخول بالمجان فالى ر س ا ل ة ق ا د م ة محسن أ... اسمح لي سيدي بان اتطفل عليه و ا س أ ل ه سؤالا حيرني من انت يا سيدي اولا اسمي انطوان دي بوسي وانا طالب ب ك ل ي ة الفنون ا ل ج م ي ل ة <تصفيق> اذن فنحن في متحف اللوفر هنا في مملكتك انا طالب ب ك ل ي ة الحقوق لاحظت انك قضيت طول هذا النهار في هذه القاعه ويبدو لي من لهجتك انك ليست فرنسيا بل انت اجنبي عن هذه البلاد والسائحون ع ا د ة يحاولون المرور ب ع د ة قاعات بالمتحف في اقصر وقت ممكن لست سائحا يا مس ي ا ن ت و ا ن فاني ابحث امام كل ل و ح ة ابحث عن سر اختيار هذه الالوان دون تلك وعن مواطن ي برودتها وحرارتها وعن رسم اشخاصها وبروز اخلاقهم ولماذا تجد نفسك هذا الاجهاد المتشعب الذي لا يؤدي الى طائل لانك لا تستهدي فيه ب ر أ ي خبير او دارس لفنون الرسم على الاقل هناك كتيبات قد تنفعك في هذا الذي تضرب فيه على غير هدى ان سمحت لي بابداء هذه ا ل م ل ا ح ظ ة انا انظر الى هذه ا ل ص و ر ة ن ظ ر ة المتذوق فحسب لا ن ظ ر ة الخبير وهذا امر يروقني لانني اذا نظرت اليها ن ظ ر ة خبير كنت كعالم التشريح وهو ينظر الى جسد ا م ر أ ة حسناء لا يكون في نظراته اي جمال بل هي ن ظ ر ة ص ا ر م ة ج ا م د ة خ ا ل ي ة من ا ل ح ي ا ة وماذا ترى في ل و ح ة فيرونيز هذه مثلا يا مسيوم ح س ن اراها اراها ق ص ة ت م ث ي ل ي ة داخل اطار لا ه داخل مسرح تقوم فيها الالوان مقام الحوار واني لاكاد لا اصغي الى احاديث الابطال وهم على الموائد واكاد اسمع ضجيج الحاضرين وصياح الشاربين ورنين الكؤوس الان فهمت نظرتك الى الصور ان ط ر ي ق ة ابراز كل هذه ا ل ح ي ا ة ب ا ل ر ي ش ة لقريب من ط ر ي ق ة ابرازها بالقلم وان اساس العمل واحد فيهما ا ل م ل ا ح ظ ة والاحساس ثم التقيد بالرسم والتلوين بل ان الروح احيانا لا تتشابه وهكذا ش أ ن ك في الموسيقى طبعا يا م س ت و م ح س ن نعم وقد سمعت امس س ي ف و ن ي ة لشتراوس واغاني الاناضول للموسيقى التركي جمال راشد فحلقت في سماوات عليا وتخلصت من هذا الجسد الذي تراه ولم اعد غير روح روح تسبح في اجواء النغم أ ل م تكون لنفسك اراء في الفن يا م س ي م ب ر ا هل لست متخصصا كما سبق أ ن قلت لك ولكني متذوق فحسب ما ر أ ي ك مثلا في الفن الحديث أ ح ب ه لماذا ل أ ن ه أ ق ر ب الفنون إ ل ى الخروج عن ا ل م ا ل و ا ل و ا ق ع أ ن ي وجدت في هؤلاء الفنانين الذين يحملون لواء الفن الحديث كل طبيعتي وما تنطوي ع ل ي من حمق وجنون هلم ا بنا فقد اوشك المتحف و ان يغلق ابوابه عزيزي اندريه سررت لخطابك الضخم الذي انهلت علي فيه طعنا وتقطيعا وتجريحا ولن استطيع الا ان اشكر لك عنايتك بتحليل ش خ ص ي ة ا ل م ن ك و د ة الا ان هناك ن ا ح ي ة من شخصيتي فاتك ان تلاحظها وهي عدم الاخذ بما ي أ خ ذ به الناس جميعا من اوضاع هربا من الوقوع في الابتذال ففي لبسي لا ارتدي كما يرتدي الاخرون ولا ادخن لان التدخين ع ا د ة ع ا م ة وربما دخنت لو ق ط ع الناس عن التدخين لا اهدي الى ح ب ي ب ة الازهار ا ل ج م ي ل ة ولا العطور ا ل ل ط ي ف ة بل اهدي اليها ببغاء في قفص اكثر من رسائلك يا اندريه فهي متعتي ا ل و ح ي د ة الان فانا محبوس في حجرتي استعد لامتحان الدكتوراه في اول مارس القادم محسن ا ر أ ي ت يا فرانسوا انه يحكم بنفسه بانه شخص غريب الاطوار فماذا افعل ايذاء شخص ك ذ ا ولكنه في اعماقه فنان طيب اندري حاول يا اندري ان تكون افكارك م ت س ل س ل ة لا تناقض فيها يخيل لي اني انا الذي تجنيت عليه يا فرانسوا وانا معذور في هذا التجني فان شعوري ب ا ل و ح د ة وانا بعيد عن جيرمين وعن ولدي جعلني اتصور اشياء لا ظل لها من ا ل ح ق ي ق ة ل م اقل لك ذلك يا اندري وثرت في عندما حذرتك من ان تسلك مسلك عطيل اذا ادي دمونك اندريه لا احد يعيب عليك الاسراف في حب زوجتك وولدك ولكن حاذر من ان تظلم ومن ان ترمي الناس بالشبهات حتى لا تتعرض ل ت أ ن ي ب ضميرك ولو م ر ة و ا ح د ة عزيزي اندريه مضت ايام لم ار خلالها ج ر م ي ن و ج ن و لاني كما تعلم سجين في حجرتي اطالع وادرس ثم لسبب اشد وامر الافلاس الافلاس غطاني بردائه الاسود فلم يبق معي غير ثمن ش ر ي ح ة لحم من ارضا ل ا ن و ا ع ولكني وانا اختم هذا الخطاب تلقيت بالبريد السريع ر س ا ل ة من جرمين داخلها ورقتان ماليتان بمبلغ عشرين فرنكا على سبيل ا ل ا ع ا ن ة كما تقول وهو كل ما استطاعت ان تنقذني به واني لاشكرها لا و ا س أ ل الله الا يوقعها فيما انا فيه محسن اندريه ليس في الامر اختيار لابد من ان ترسل الى صديقك مبلغا من المال انه لا يقترض منك بل ي ذ ك ر ق د م ن ا بوجوب سدد ما عليك ان ج ر م ي ن وجانو في ح ا ج ة الى كساء فماذا افعل محسن شاب غريب ومفلس وقد ت أ خ ر اهله في ارسال المال اليه في باريس ماذا يفعل ثم انت قلت لي انه طالما وقف الى جانبك في الازمات وامدك بما يملك ومما لا يملك يقترضه لك ولم تكف أ ب د ا عن الاقتراض منه لا لا لا يا اندري لكم اتمنى ان اكف عن الاقتراض من محسن ومن غيره فالدين امر مهين على كل حال كم لديك الان من مال ا ر ب ع م ا ئ ة فرنك ارسلها اليه كلها و ج ر م ا ن والولد اين انت يا مسيو محسن اين انت ايها الرجل السعيد لقد بحثت عنك في كل مكان خيرا خيرا يا ابي ا ه ا ب ان شاء الله افرح افرح فان عندي لك خبرا سارا انها لك منذ اليوم خ ا ل ص ة م خ ل ص ة ع من تتكلم عنها هي عن تلك ا ل م ر أ ة ايه ا م ر أ ة عجبا لك ايه ا م ر أ ة ا ل م ر أ ة التي ر أ ي ت ه ا في المقهى منذ ايام حقا أ خ ب ر ن ي أ خ ب ر ن ي ما قصتها يا للحظ عندما ياتي و ا ل إ ن س ا ن لقد كنت بهذا المقهى البارحه ولمحت ا م ر أ ة ج ا ل س ة إ ل ى م ا ئ د ة تبكي وهي تخفي وجهها في منديلها وكانت تبكي بكاء مرا فعجبت ل أ م ر ه ا وظللت أ ر ق ب ه ا حتى تبينت آ خ ر ا ل أ م ر أ ن ه ا صاحبتنا أ ف ر و د ي ت أ ف ر و د ي ت التي كانت ب ص ح ب ة أ ب و ل و والتي طلبت سكينا لتقتل نفسك عند قدميها فحادثتها ولم أ ز ل حتى اطمانت إ ل ي ه وكشفت لي عن بلائها بلائها نعم فالعملاق البرونزي الذي كان يسير بجانبها كان خطيبها ولما اقترب موعد عقد القران هرب الى بلاده اسبانيا فهو اسباني واسمه غارسيا وهجرها بلا م أ و ى وبلا ن ف ق ة وبلا معين وهي ا ج ن ب ي ة هي الاخرى يبدو انها ا ل م ا ن ي ة لا اعلم قد تكون ا ل م ا ن ي ة وقد تكون ر و س ي ة المهم هو ان اسمها ساشا سفارتس وهي تجيد ا ل ل غ ة ا ل ف ر ن س ي ة وكانت تعمل س ك ر ت ي ر ة في احدى شركات السفر و ا ل س ي ا ح ة وكيف التقت بهذا الشاب بحكم ط ب ي ع ة عملها يبدو انه كان مسافرا عن طريق ا ل ش ر ك ة التي تعمل بها واحبها و ا ح ب ت واخرجها من عملها لانه لا يريد لزوجته ان تعمل ويراها غيره من الرجال ووعدها بالزواج ولما اقترب موعد عقد القران تركها وهرب يا له من نذل ليس الان موعد اصدار احكام على الناس يا محسن、أوه. وانت تعلم انه ليس من اليسير ان تجد عملا سريعا يقيها شر الجوع فهي لا ترى في ر أ س ه ا غير أ ف ق حالك تبدو منه ف ك ر ة الانتحار ك أ ن ه ا شمس سوداء يا للهول انتحار أ ي م و ت مثل هذا الجمال لا لا إ ن ه الحرام أ تكاد تكون هذه هي نفس ا ل ع ب ا ر ة التي قلتها لها ماذا قلت لها بالضبط قلت تموتين أ ن ت مهلا مهلا يا سيدتي مهلا تموتين وعندي شخص يموت فيك حبا وهياما وغراما وماذا كان جوابها ر أ ي ت كيف ت أ ل ق وجهك ترقبا واهتماما لا تزد لهفتي يا ميسوهاب فنظرت إ ل ي ب د ه ش ة واستفهام ثم ف أ خ ب ر ت ه ا بخبرك ثم وضربت لها موعدا مساء اليوم بذلك المقاه ل أ ق د م ك إ ل ي ه ا كل أ م ل هذه ا ل م ر أ ة ا ل آ ن هو أ ن تجد لها م أ و ى ومعينا ولا شك عندي في أ ن ك تستطيع أ ن تحقق لها هذا ا ل أ م ل ك أ ن ما تقوله صحيح يا مسيوهاب وتراني أ م ز ح يا مسيو محسن وهل هذه أ م و ر يجوز فيها المزاح وهل عهدت مني أ ن أ م ز ح ا ل ق ص ة تفوق قدرتي على التصديق تعال معي وانظر بنفسك ما يحدث إ ن الموعد يقترب يا م سهاب أ ك ا د أ س م ع وجيب قلبك لماذا لا تشرب شرابك ك أ ن ك مضرب عنه او تعافه نفسك ها هي أ ف ر و د ي ت ق ا د م ة ي ام سهاب ولكن شتان بين هيئتها الان وهيئتها عندما ر أ ي ت ه ا اول م ر ة انها في ح ا ل ة ك ث ي ر ة يلين لها اشد القلوب غ ر ظ ه وقد كانت ا ل ص و ر ة ا ل م ج س د ة للكبرياء في اول م ر ة صهن وقف وحي ا ل س ي د ة لقد افسدت الدموع اعدابها وانساها الحزن الالتفات الى اندامها يالا مسكين قلت لك صهن اهلا وسهلا يا ا ن س ة ساشا كنت تريدين الانتحار يا انستي فها هو شيء اهون قليلا من الانتحار ليس الان اوان الفحص والفرز والاختيار تفضلي بالجلوس يا انستي ساترككما تتفاهمان على النحو الذي يحلو لكما وقد انتهت مهمتي اين امتعتك انها عند ص د ي ق ة لي م ت ز و ج ة استضافتني الليالي ا ل س ا ب ق ة ولم يعد من اللائق ان افرض ضيافتي على ا س ر ة كتلك ا ل ا س ر ة ا ل ص غ ي ر ة اكثر من ذلك هل نذهب معا لاحضار الامتعه لا اعتقد ذلك ممكنا ل ا ن فتلك ا ل ا س ر ة تقيم باحدى ضواحي باريس والوقت ليل ذ لندع طلب الامتعه الى الصباح لابد انك م ت ع ب ة الان وفي ح ا ج ة الى ا ل ر ا ح ة بعد ان نتناول معا طعام العشاء في احد المطاعم فانا انا اعزب وليس لدي استعداد لاعداد الطعام ها هي غرفتي يا انسه ساشا إ ن منظرها لا يشعرك ب ا ل ر ا ح ة ولكنك إ ذ ا تعودتها أ ل ف ت ه ا و ج د ت ه ا م ر ي ح ة <تصفيق> أ ل ي س ت لديك أ ي أ د و ا ت ل إ ع د ا د الطعام كيف يمكن أ ن يكون ذلك يا أ ن ي س ا ل ساشا تعالي تعالي هذا هو المطبخ الصغير الملحق بالحجره انه مطبخ جميل جميل اشكرك ب ا ل ن ي ا ب ة عن المطبخ لكم يتمنى ان يكون له لسان ليتولى الاعراب بنفسه عن شكره هذا التخريض انت لطيف يا م س ي ح محسن عفوا عفوا يا انستي هذا فقط ظرف منك و م ج ا م ل ة هناك ادوات لشيء اللحم عندي ميسره وموقد يشعل بالغاز تفضلي تفضلي استريحي لا يزال الوقت مبكرا مبكرا فعلا ف ا ل س ا ع ة ما تزال ا ل ث ا ن ي ة صباحا <تصفيق> <تصفيق> لم اكن اتصور انك لطيف الى هذا الحد يا مسيو محسن على مهلك في اصدار الاحكام حتى لا تندمي عليها مستقبلا فقد ي ط ا ل ل ي ك بقناه م ر ح ي ة ا ل م ض ح ك ة ا ل ت ي ش ع ي ان ا ه ا بعد ت ن انا و ل العشاء المطعم طعام في م ت ح م ل ة م س ؤ و ل ي ة احكم ا المهم هل يمكن ان تعيرني ثوبا من ثيابك ابيت فيه الليل ة حتى اتي بامتعه صباح بكر اختاري ما ت ش ا ء ي ن وان ي ن ت كان مجال الاختيار ضيقا جدا <تصفيق> و س أ ج ل س الى مكتبي هنا حتى تستبدلي ثيابك بهذا الثوب الرجالي السخيف في اي مكان ت ش ا ء ي ن وتنامي فلدي عمل كثير لابد ان انجزه تصبح على خير يا مسيو محسن وانت من اهل الخير <تصفيق> لقد طلع النهار كيف قضيت ساعات الليل في مكتبي لم اشعر بمرور الوقت هنا هذه ا ل س ي د ة ا ل ن ا ئ م ة في فراشي ماذا انا صانع بها اليوم الاحد وهو يوم ز ي ا ر ة ا ل م ع ت ا د ة لمتحف اللور هل اوقظها وهل أ ص ح ا ب ه ا معي في ز ي ا ر ة المتحف إ ن ه ا لن تطيل البقاء في المتحف ست أ و سبع ساعات كما أ ف ع ل و إ ذ ا احتملت ف إ ن ه ا لن تستطيع الوقوف س ا ع ة أ م ا م ا ل ص و ر ة ا ل و ا ح د ة كما أ ص ن ع و إ ذ ا فعلت ف إ ن ه ا لن تسكت عن بعض التعليقات ا ل س خ ي ف ة التي تبدد جو ت أ م ل ا ت ي لا لا خير لي أ ن أ خ ر ج ا ل آ ن قبل أ ن ت س ت ي ق ظ م ي س ي و هاب محسن ماذا جاء بك في هذه ا ل س ا ع ة ا ل م ب ك ر ة من الصباح ماذا جرى طمئني ب س ر ع ة على ا ل ف ت ا ة ماذا حدث بينكم اهدا اهدا يا م س وهاب لم يحدث ل ل ف ت ا ة اي مكروه بل هي ن ا ئ م ة الان نوم ا ل ط م أ ن ي ن ة والرضا في فراشي وقد خرجت من البيت بعد ان تركت لها م ذ ك ر ة م ذ ك ر ة ماذا قلت فيها قلت ما ملخصه اني رجل بوهيمي لا يصلح لرعايتك و ا ل ص ه ر على راحتك ف أ ر ج و أ ن تخليني من ت ب ع ة إ س ع ا د ك ف إ ن ي لست لهذه النعمه ب أ ه ل و أ ل ق ي ت عليها ن ظ ر ة ا ل أ خ ي ر ة وهي في نومها العميق المطمئن وانصرفت كيف فعلت ذلك يا مسيا محسن اليوم ا ل أ ح د يا مسيا هام وهو يوم زيارتي لمتحف اللوفر و ل س ت ح ب ت ه ا معي لبددت كل ت أ م ل ا ت ي و أ ف س د ت علي نظام تفكيري ثم إ ن ه ا ستغير برنامج حياتي كيف الى الان برنامج حياتي على هذا النحو اكل واعمل وقتما اريد وحيثما اريد ان حياتي غير ا ل م ق ي د ة بمكان ولا بزمان ولا بانسان ستصبح منذ اليوم داخل اطار محدود من صنع هذه ا ل م ر أ ة ولكنك لم تقل هذا من قبل يا مسيو محسن اين ق ص ة السكين وقتل النفس عند قدمي افروديت ن انها عبء ثقيل وانا لم اخلق ل أ س ي ر في الحياه و ا م ر أ ة م ع ل ق ة بذراعي ا ل م ر أ ة عندي وانا رجل شرقي يجب ان تكون في الحريم او على الاقل لا يكون لها دخل كبير في حياتي ك أ ن ك ضقت بها ذرعا كلا كلام سهاب إ ذ ا أ ر ا د الساشا أ ن تتخذ من مسكني م أ و ى لها لا مانع ل د ي على شرط أ ن تتركني حرا و ل ا تخرج معي ولا تشعرني ب أ ن لها في حياتي وجودا قط لا ب أ س بهذا ا ل ر أ ي و أ ظ ن ه ا ترضى بهذا الشرط ولكن نفقات طعامها في م ق ب و ر ي ان اعطيها كل يوم ث م ا ن ي ة فرنكات او ت س ع ة لغدائها وعشائها معا نعم اجعلها ع ش ر ة فرنكات ق ب سالتقي بها هذا اليوم لاعرض عليها الوضع الجديد ولتذهب انت الى رحلتك ا ل ف ن ي ة في متحف اللوفر س أ ت م دراستي في ق ا ع ة الفن الاغريقي بين تماثيل ب ل س وابولو وفينوس في اوضاعها ا ل م خ ت ل ف ة وسترى كيف ان فن الاغريق هو تجميل ا ل ط ب ي ع ة الى حد اشعارها بنقصها حتى يقضوا على كل غرور في الانسان اذا هو زعم انه بلغ الكمال <تصفيق> ما شاء الله لقد ذهبت ساشا لا وجود لها هنا ولا هنا في المطبخ هذه و ر ق ة تركتها لي في مكان ا ل و ر ق ة التي تركتها لها في الصباح لننظر ماذا جاء فيها سيدي انك لا تريدني ولكني ابحث عبثا واستعرض في ذاكرتي كل ما حدث امس وفي المساء والليل لعلي اجد ا ل ل ح ظ ة التي اكون قد خيبت ظنك فيها وليس في مقدور سؤالك او الاستفسار منك فقد ذهبت تاركا لي تلك ا ل ك ل م ة التي تدعوني فيها على نحو ظاهر الى الرحيل اذا فلم يبقى لي الا ان اسير في طريقي اريد على كل حال لو ح د س ت ك م ر ة اخرى فاذا لم تر ى ب أ س ا في ذلك فاني ارجو منك ان تبعث الي ب ك ل م ة بعنوان ص د ي ق ة ا ل م ص ط و ر في اعلى خطابي ساشا انك يا محسن شخص بلا رفق ولا ر ح م ة رجل قاس جامد لا تلين لضعف ا م ر أ ة م ه ي ض ة الجناح ثم تجري وراء الجمال أ ي ن الجمال أ ي ن الجمال إ ن لم ي ب د أ من ا ل أ خ ل ا ق إ ن وجود مثل هذه ا ل م ر أ ة في ا ل غ ر ف ة ليس عبئا قط ولا حتى بالقدر الذي تصورته لقد كانت ت م ل أ المكان على كل حال ب أ ط ر ه ا النسائي فيغير قليلا من الجو المغبر بتراب الكتب ليتها ليتها تعود ما اوحش الليل بدون رفيق من مسيو محسن تفضل بالدخول تفضل حتى اعرفك بصديقتي ماتلده لقد خرجت تشتري بعض الحاجيات من السوق إ ن ي أ ش ع ر بخجل شديد مما صدر مني ب ا ل أ م س يا ا ن س ا ل ساشا ويبدو أ ن ي أ س ا ت التصرف ولي عذري ف أ ن ا رجل لا خ ب ر ة لي ب ا ل ح ي ا ة ا ل و ا ق ع ي ة لا ب أ س عليك يا مسي محسن كان هناك شيء واحد أ ر د ت الاطمئنان الي ه وهو اني لم اسئ اليك انت انت تسيئين يا ا ن س ا ل ساشا هذا امر غير معقول ارجو ان تغفري لي اساءتي على كل حال لقد التقيت بمسيو هاب واخبرني بالشرط والنظام الجديد فعاهدت على القيام بتنفيذه على ادق وجه <تصفيق> اذا ماذا تنتظرين الان عوده صديقتي م ت ل د ة ليس ثمه داع لانتظارها هات ي امتعتك فالسياره في انتظارنا عند الباب وجئت ايضا ب س ي ا ر ة لشد ما كلفتك من تكاليف لا يهمك هذا هل امي هل امي بنا لقد اعددت للمسكن مفتاحين لك واحد ولي الاخر وفي كل صباح ستجدين على المكتب مبلغ الفرنكات ا ل ع ش ر ة سواء خرجت قبلي او خرجت انا قبلك وسنلتقي ليلا واعدك بانك حتى اذا بقيت طول نهارك الى مكتبك لن اعطلك ب ك ل م ة ولديك من الكتب ما يكفي لقراءاتي اشهرا ط و ي ل ة وهذا فضل اخر لك عندي ليتك تفعلين هذا فانه يسعدني ان تزيدي معلوماتك ومعارفك وتوسعي افق حياتك لقد ق ر أ ت كثيرا من الكتب باللغات ا ل ا ل م ا ن ي ة و ا ل ا ن ج ل ي ز ي ة و ا ل ف ر ن س ي ة كيف تعلمت كل هذه اللغات وانت في هذه السن ا ل ص غ ي ر ة تقصد كيف اصبحت على ق ا ر ع ة الطريق في هذه السن ا ل ص غ ي ر ة لا ب أ س في أ ن أ خ ب ر ك بكل شيء كان أ ب ي مديرا ل إ ح د ى شركات ا ل س ك ة ا ل ح د ي د ي ة في أ ل م ا ن ي ا قبل الحرب وفي الحرب انهارت ا ل ش ر ك ة ب ن ه ي ا ر المارك ا ل أ ل م ا ن ي والنظام الاقتصادي ا ل أ ل م ا ن ي انهارت أ س ر ت ي أ ي ض ا فمات أ ب ي وشرد إ خ و ت ي و أ خ و ا ت ي ولم يعد أ ح د ن ا يعرف أ ي ن ا ل آ خ ر و ن ولا ماذا يفعلون أ و إ ن كانوا قد ماتوا أ م لا يزالون أ ح ي ا ء لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العلي العظيم نزحت أ ن ا إ ل ى فرنسا حيث وجدت عملا ك س ك ر ت ي ر ة في إ ح د ى وكالات السفر حتى فقدته جريا وراء نداء قلبي وكان نداء خادعا اتعلمين اننا نلتقي في ن ق ط ة اعرفها وما هي ا ل ح ي ا ة ا ل ب و ه ي <تصفيق> م ي ة اذا اتفقنا على م ر ا ع ا ة الشروط اتفقنا <تصفيق> <تصفيق> هذا امر عجيب كنت اظن نفسي جئت م ت أ خ ر ا فاذا ساشا لا وجود لها لا يمكن ان ي ت أ خ ر بها الوقت الى مثل هذه الساعه ها؟ إ ن قلبي يحدثني أ ن ه ا هربت م ر ة أ خ ر ى هذه مذاكرتها لنرى ماذا تقول عزيزي إ ن ك تغيبت طويلا ل ك أ ن ك تتعمد الهرب من حجرتك ومن وجودي على الرغم من الجهد الذي أ ب ذ ل ه حتى لا أ ض ا ي ق ك أ و أ ث ق ل عليك وحدتك هذه تكاد تشعرني ب أ ن ه ا مظهر استياء مني و إ ن ي لا ابحث عبثا عن السبب يا صديقي العزيز إ ن ي ل أ ر ج و ك من كل قلبي أ ن تخبرني عما لا يعجبك مني قلها ب ص ر ا ح ة فربما كان في ا ل إ م ك ا ن ردق رباط ا ل ث ق ة والاطمئنان الذي يصل أ ح د ن ا ب ا ل آ خ ر هذه ا ل ث ق ة والاطمئنان الذي تخلو منه نفسي في هذه ا ل ل ح ظ ة ولك ن تحيه م س ل هاب يبدو أ ن ي س أ ش غ ل ك ث ا ن ي ة ب أ م ر ساشا م ر ة أ خ ر ى ماذا هنالك من جديد لقد نسيت ساشا الشروط والظروف خذ هذا كتابها الذي تركته ب ا ل أ م س ليلا على مكتبي وهربت من البيت عزيزي إ ن ه ا تحبك يا محسن إ ن ه ا تريد الاطمئنان الذي يصل أ ح د ك م ا ب ا ل آ خ ر وتتهم نفسها ب ا ل إ س ر ا ف في الوهم ف أ خ ذ ت انشغالك بعملك على أ ن ه انشغال عنها وتطلب منك أ ن تثق من أ ن إ خ ل ا ص ه ا هو لك وباق لديك لقد أ ز ع ج ن ي هذا الخطاب يا م السهاب فالاخلاص او الحب او ايه ع ا ط ف ة من هذا النوع لم تكن د ا خ ل ة ضمن الشرط باي حال وانا انا اعلم ان ا ل ث ا ش ا لم تحبني على الاطلاق كيف عرفت هذا يا مسيو محسن ح ق ي ق ة هي لم تذكر لي شيئا عن صاحبها الاسباني منذ م ج ي ه ا ولكن ولكن ليس معنى هذا انها نسيت وما دليلك على هذا ا ل د ل ي لقد ل كانت ت ق ر أ ذات ل ي ل ة في الفراش كعادتها قبل النوم وكنت انا اكتب على مكتبي او اطالع واذا بي اسمع صوت بكاء مكتوب فارفعت عيني فوجدتها تحاول اخفاء بكائها ف س أ ل ت ه ا عما بها فكانت ص ر ي ح ة قالت ان يدي وقعت على ق ص ة دونكشو واقاصي سن م و ز ج ي ة من اعمال س ي ر ف ا ن ت ي فغمرتني في ذ ك ر ي ا ت لم اكن اعلم اني اجد هناك كتبا اسبانيه عجبا او كنت تريدين ان اتجاهل الادب الاسباني لان خطيبك كان اسبانيا أ ل م تكن متجنيا عليها في هذا الهجوم كلا كلا ميس يهاب لم يكن بيننا حب قط ولا أ ذ ك ر أ ن ن ا تبادلنا ك ل م ة و ا ح د ة فيها ح ر ا ر ة ا ل ع ا ط ف ة ا ل م ل ت ه ب ة هذا شيء لا يمكن أ ن يحدث مع ا م ر أ ة م و ج و د ة أ م ا م ي كل وقت وتلك ا ل ل ح ظ ة التي ر أ ي ت ه ا فيها تدخل المقهى مع خطيبها ا ل إ س ب ا ن ي هي ا ل ل ح ظ ة ا ل و ح ي د ة التي احببتها فيها حقا انها كانت ر ا ئ ع ة لانها كانت شيئا في السماء مثل كوكب يتلالا لا يمكن ان تمتد اليه يدي ولكن هذا الكوكب ما لبث ان وقع في كفي فاذا هو مصباح ضئيل يحتاج الى يد ا ل ق ا ص ر ة ل ت م ل ا ه بالزيت وتحميه من التحطم والسقوط لا بد ان لقلبك من تشغله يا محسن الحب عندي ق ص ة لا يجب ان تنتهي يا م س ه ا ب ان الحب م س أ ل ة ر ي ا ض ي ة لم تحل ان جوهر الحب مثل جوهر الجود و لا بد ان يكون فيه ذلك الذي يسمونه بالمجهول او أ و المطلق ك أ ن الحب عندك يرتبط بالغموض وتحيط به ا ل أ س ر ا ر حتى يمكن أ ن يكون حبا نعم نعم يا مس يهاب و إن حم ان ل ح ب ع د ي نوع من ح م المعرفة نعم ي الحب مسيوهاب حم ا إن عندي نوع من ح م ا ل م ع ر ف ة واستكشاف المجهول والجري وراء المطلق ماذا يكون حال الوجود لو أ ن الله سبحانه وتعالى قذف في وجوهنا نحن ا ل آ د م ي ي ن بتلك ا ل م ع ر ف ة أ و ذلك المطلق الذي نقضي حياتنا نجري وراءه ولماذا الطريق الصعب يا محسن لا أ س ت ط ي ع تصور ا ل ح ي ا ة بعد وصولنا إ ل ى هذه ا ل م ع ر ف ة إ ن ه ا تصبح شيئا خاليا من كل جمال وفكر و ع ا ط ف ة فكل ما نسميه جمالا وفكرا وشعورا ليس إ ل ا قبسات النور التي تخرج أ ث ن ا ء الجهاد وجرينا خلف المطلق والمجهول مسيو محسن اهلا بك ع ا ئ د ة يا ساشا مرحبا بك في اي وقت والبيت بيتك والمكان مكانك لدي اخبار ص ا ر ه لمن لي ولك الا تفرح بما يفرحني <تصفيق> طبعا لقد وجدت لنفسي عملا في هذه ا ل ج ر ي د ة اعلان لاحد المسارح ا ل ر ا ق ص ة يطلب فتيات لهن اجسام ج م ي ل ة أ ص ل ح لرقص ا ل م ج م و ع ة ا ت و ر ا ن ي أ ص ل ح لذلك طبعا ياساشا فجسمك يعد خير نموذج لجسم ا ل م ر أ ة الجميل أ ش ك ر ك ولكن المسرح لن يعطيني بادئ ا ل أ م ر أ ك ث ر من خ م س م ا ئ ة من الفرنكات في الشهر إ ن ه ا ب د ا ي ة ط ي ب ة ق ا ب ل ة ل ل ز ي ا د ة طبعا كيف أ ش ك ر ك على معونتك لي و ل ك ن منذ الغد أ ر ج و أ ن تكف عن منح الفرنكات ا ل ع ش ر ة على أ ن ي لم أ ز ل بعد في ح ا ج ة إ ل ى مشاركتك حجرتك ل أ ن أ ج ر ي كما ترى لا يسمح لي حتى ا ل آ ن باقتناء مسكن خاص يا عزيزتي ا ل آ ن فهمت سر خطابك أ ح س ب ت أ ن ي أ ه ر ب منك استياء وتبرما وضيقا بعبء ا ل ع ش ر ة فرنكات فخرجت تبحثين عن عمل على كل حال أ ن ت ح ر ة في شؤون حياتك و إ ن ي دائما عند تعهدي عند تعهدي ب أ ن أ ك و ن في معونتك وخدمتك على الوجه الذي أ ه ل ا أ ه ل ا مسيو محسن أ ي ن كنت يا رجل طول هذه ا ل ف ت ر ة إ ن ه ا فعلا ف ت ر ة ط و ي ل ة ث ل ا ث ة أ ش ه ر منذ آ خ ر لقاء لنا اجلس اجلس يا مسيو محسن كنا نتكلم في موضوع التصوير بالموسيقى عند قدومك وكنت أ ض ر ب مثلا لذلك فاغنر في أ و ب ر ا بارسيفال فريتشارد فاغنر صور في هذه ا ل أ و ب ر ا سحر يوم ا ل ج م ع ة ا ل ح ز ي ن ة صور بموسيقاه ق ص ة السيد المسيح إ ذ جاء يحمل إ ل ى ا ل إ ن س ا ن ي ة التي نخرت فيها ا ل أ ن ا ن ي ة جاء يحمل إ ل ي ه ا ناموس الحب الذي يخلصها من الخطيئه ان اوبرا بارسيفال تعرض الان على مسرح شاتلي وفي نفس البرنامج تعزف ا ل س و ف و ن ي ة ا ل ت ا س ع ة لبيتهول انا ا ت لذلك يقول ريتشارد فاغنر عن تلك ا ل ت ج ر ب ة لاول م ر ة استيقظت يوم ا ل ج م ع ة المقدس على شمس م ش ر ق ة فنظرت الى ا ل ح د ي ق ة حولي فالفيتها خضراء تصدح فيها العصافير فجلست على ع ت ب ة البيت كان هذا هو السلام هو الذي انتظرته ط و ي ل ة واثر في نفسي هذا الصفاء الذي يكشف الاشياء فتذكرت من فوري أ ن اليوم هو يوم ا ل ج م ع ة المقدس وعند ذلك خطر لي أ ن أ ض ع هذه ا ل ق ط ع ة و ت ب د أ هذه ا ل ق ط ع ة ب ن غ م ة م ن ف ر د ة أ و ل ا ل أ م ر فتمضي تلك ا ل ن غ م ة ح ا م ل ة في أ ع م ا ق ه ا بذور ا ل أ ل ح ا ن ا ل د ي ن ي ة ويرتفع البناء الصوتي ويتسع و ت أ خ ذ ا ل ص و ر ة ا ل ص و ت ي ة في الوضوح والجلاء و إ ذ ا كان فاغنر يعطينا ص و ر ة م ن ظ و ر ة مما تقع عليه العين ف إ ن بيتهوفن في ا ل س ي م ف و ن ي ة ا ل ت ا س ع ة التي يبلغ فيها فنه غ ا ي ة ما يستطيعه بشر في عالم البناء الصوتي يعطينا ص و ر ة ل ح ا ل ة ن ف س ي ة لا تراها العين ولكن يراها القلب بعد فقده ح ا س ة السمع نعم كانت اذنه ا ل ص ل ة التي تربطه بالعالم يترجمه انغاما ففقد ح ا س ة السمع يقول بيتهوفن ح ا س ة كنت املكها فيما مضى على اكمل نمو وادق تركيب و أ ر ه ف شعور مما لم يتيسر إ ل ا لقليل غ ي ر من الموسيقيين فلم أ ع د أ م ل ك بعد أ ن فقدتها إ ل ا إ ر س ا ل النظر إ ل ى وديان فيتر فيلد الخضراء أ ه ي م في غاباتها ملتمسا من ا ل ط ب ي ع ة العزاء آ م ل ا أ ن أ ج د في صدرها كل قوى ا ل ح ي ا ة والخلق ولقد دون بيتهوفن في أ و ر ا ق ه إ ح د ى صيحاته التي كان يطلقها في الغابات يا رب الغابات يا ربي القدير على كل شيء إ ن ي أ ح س البركات و أ ش ع ر ب ا ل س ع ا د ة في هذه الغابات هنا كل ش ج ر ة من هذه ا ل أ ش ج ا ر تسمعني صوتك يا لها من ر و ع ة أ ي ه ا المولى العظيم هذه ا ل أ ح ر ا ش وهذه الوديان تفوح ب ر ا ئ ح ة الهدوء والسلام هذا السلام الذي لا بد لنا منه لنستطيع أ ن ن ت ف ا ن في خدمتك هذه ا ل ص و ر ة ا ل ن ف س ي ة أ ب د ع بيتهوفن في تصويرها في ا ل س ي م ف و ن ي ة ا ل ت ا س ع ة و ا ل آ ن يكفينا هذا القدر من ا ل م ن ا ق ش ة ها يا محسن ماذا حجبك عنا طول هذا الوقت يبدو أ ن العلاقات بينك وبين ساشا قد أ ص ب ح ت على ما يرام و أ ن ك جئت تدعوني لحضور حفل عقد القران أ ن ت متفائل جدا يا م س ي هاب كيف ماذا حدث لقد افترقنا اليوم فراق صديقين هذا غير معقول ولكنه حدث كيف استمرت حياتنا ا ل م ش ت ر ك ة تجري في مجرى هادئ فكلانا له شغل منفصل عن ا ل آ خ ر و ح ي ا ة م خ ا ل ف ة ل ح ي ا ة ا ل آ خ ر لا يجمعنا إ ل ا الليل هي في الفراش و أ ن ا على المكتب لم يخطر ببالي حتى مجرد التفكير في نوع عملينا ا ل م ق ا ر ن ة بين حياتي وحياتها منذ ذلك اليوم طبعا يا محسن ف أ ن ت طالب قانون و ف ل س ف ة وعلم وفن و أ د ب وهي ر ا ق ص ة في مسرح راقص لم أ ن ص ر ف بذهني عما كنت أ ق ر أ ه وقتئذ أ و أ ف ك ر فيه لم أ ش ع ر أ ن ا بتغيير في نظامنا سوى انقطاعي عن منحها اي نقود ولكنا لم نتفق على هذا يا محسن أ ل م تعد بالاستمرار في منحها الفرنكات ا ل ع ش ر ة كل صباح هي التي طلبت ذلك منذ التحاقها بالعمل في ذلك المسرح اه اذا هذا معقول ان التغيير الذي حدث حدث في نظام حياتها هي فهي تعود الى ا ل ح ج ر ة كل ل ي ل ة بعد التمثيل في آ خ ر قطار من قطارات المترو تعود بمساحيق المسرح ذات اللونين ا ل أ ح م ر و ا ل أ ب ي ض فليس في مسرحها ولا في بيتنا حمام ف ت د س نفسها في الفراش على هذه ا ل ص و ر ة وكان هذا يزعجك بداهه كان يزعجني أ و ل ا ل أ م ر يوم نهضت في الصباح فوجدت الفراش و ك أ ن م ا هو ا ل آ خ ر قد أ ص ب ح ر ا ق ص ة تستعد للذهاب إ ل ى المسرح ل أ د ا ء دورها ولكن انزعاجي لم يقف عند هذا الحال ماذا أ ي ض ا تعلمت التدخين بالطبع و أ ن ا أ ك ر ه ر ا ئ ح ة الدخان ف ت م ل أ ا ل غ ر ف ة بتلك ا ل ر ا ئ ح ة ا ل ك ر ي ه ة والويل لي عندما كنت أ ن ا م مبكرا إ ن ه ا تعود آ خ ر الليل و ا ل س ي ج ا ر ة في فمها وتسير في ا ل ح ج ر ة على أ ط ر ا ف قدميها حتى لا توقظني وتطرح معطفها الثقيل عن جسمها وتذهب إ ل ى المطبخ ف ت أ ت ي ب ش ط ي ر ة خبز داخلها سردينه تسد جوعها ف كلهن كذلك يا مسيو محسن ت أ خ ذ ه ن ح م ي ة العمل ونشاطه فينسين أ ن ف س ه ن وتجذب ل بالجوع إلا ل ا ا ا يحسسن ن بعد ه ا العمل ء من و ت من بين كتبي إ ح د ى القصص فهي م ق ي م ة على ع ا د ة ا ل ق ر ا ء ة قبل النوم وتضيء المصباح الكهربائي على ر أ س السرير ثم تدخل تحت الغطاء بسردينها ودخانها وكتبها و أ ح م ر ه ا و أ ب <تصفيق> ي ض ه ا زحام شديد تحت الغطاء وتحسب بعد ذلك كله أ ن ه ا حرصت على عدم إ ي ق ا ظ ي و إ ز ع ا ج ي وطالما طلبت إ ل ي ه ا أ ن تبطل هذا كله وتنام فكانت تستعطفني وتستمهلني حتى تتم ق ر ا ء ة ا ل ق ص ة تتم ق ر ا ء ة ق ص ة ك ا م ل ة في ل ي ل ة و ا ح د ة الواقع أ ن ه ا كانت س ر ي ع ة ا ل ق ر ا ء ة إ ل ى حد كان يدهشني إ ن ه ا تتم ق ر ا ء ة ا ل ق ص ة ا ل ت م ث ي ل ي ة في س ا ع ة و ا ح د ة و أ ن ا أ ن ا الذي أ ق ر أ ه ا في يومين أ و ث ل ا ث ة ولكن لاحظ هناك فرق هائل بين قراءتي وقراءتها هذا أ م ر بديهي يا محسن إ ن ه ا ت ق ر أ ل ل ح ك ا ي ة ذاتها أ م ا أ ن ت فلا تعنيك ح ك ا ي ة الكاتب بل يعنيك فنه وسر صناعته و ط ر ي ق ة اسلوبه في البناء وخلق الشخصيات ونسج الجو و إ ح د ا ث ا ل ت أ ث ي ر و إ ن ي يا مس يهاب و لا أ ع ي د أ ح ي ا ن ا ق ر ا ء ة الفصل الواحد بل ا ل ص ف ح ة ا ل و ا ح د ة مرات ومرات كما فعلت مع م ص ر ح ي ا ت مولير لا لشيء غير د ر ا س ة طريقته في تقديم ا ل أ ش خ ا ص ورسم أ خ ل ا ق ه م تلك ا ل ط ر ي ق ة التي تختلف أ ح ي ا ن ا وتتغير في كل روايه من رواياته طبعا لم يكن هناك أ ي تقارب بينكما في الفهم و ك أ ن كليكما غريب عن ا ل آ خ ر و ا ل و ح د ة خير من مثل هذا الاجتماع من غير شك ما كنت أ ج ن ي منها غير إ ب ق ا ء المصباح الكهربائي مضاء طول الليل ينبه حواسي بدلا من أ ن يسهل علي النوم والدخان ي م ل أ ا ل غ ر ف ة ويضيق به صدري في ذلك الهزيع ا ل أ خ ي ر من الليل وتصبح في حال لا أ ن ت فيها بالنائم المستريح المطمئن ولا بالمستيقظ المستجمع لحواسه وقدرته ا ل ذ ه ن ي ة لقد جربت هذه ا ل ح ا ل ة فكانت تضعضع حواسي وتفتر لها همتي ويضعف بسببها جسدي فضلا عن انعدام أ ي ه ح ص ي ل ة حتى إ ذ ا استيقظت في الضحى وارتدت ثياب الخروج للذهاب إ ل ى ا ل م ص ر ح حيث تجرى تدريبات الرقص أ ل ق ي بنفسي على السرير منهك ا ل ق و ة ولقد رضيت هذا الترتيب مع كل ذلك أ ك ن ت م ا تلتزمان الصمت كلاكما فلا تتبادلان ك ل م ة أ و ع ب ا ر ة غير تحيتي الصباح والمساء كانت ت س أ ل ن ي أ ن أ ط ل ع ه ا على ما أ ك ت ب من حوار أ و قصص فما كنت أ ق ب ل ذلك لماذا لست أ د ر ي ربما كنت تخشى أ ن تفاجئك ب آ ر ا ء س خ ي ف ة أ و بمنطق لا يتفق مع منطقك في ا ل ح ق ي ق ة لم يكن رفضي مبنيا على سبب كان رفضا مطلقا نعم أ م ا هي فكانت ت س أ ل ن ي ر أ ي ي في بعض الحركات ا ل ج د ي د ة لرقصها الذي لم يكن يتعدى تحريك ساقيها و ر أ س ه ا وذراعيها في ا ل ح ج ر ة فلا أ ج و معفرا من النظر وكنت أ ق و ل لها إ ن رقصها هذا في ا ل م ج م و ع ة جماله ليس في ذاته بل في التناسق العددي لكميات ا ل أ ذ ر ع والسيقان التي تتحرك في وقت واحد و ل ه ت ه مع ذلك كان بالروح الفني المعروف في راقصات المعابد ا ل ه ن د ي ة هل شاهدت هذا النوع من الرقص يا محسن نعم بعد أ ن أ ل ح ت علي إ ل ح ا ح ا شديدا في أ ن أ ذ ه ب م ر ة لمشاهدتها على المسرح و أ ح ض ر ت لي تذاكر ة م ج ا ن ي ة فلم, فلم أ ج د من نفسي يومئذ حافزا على الذهاب ولكني ما زلت بنفسي أ ر ا و د ه ا و أ ق ن ع ه ا حتى ذهبت وفي ذات ل ي ل ة جاءتني ساشا وقالت ان المسرح الذي اعمل فيه سيوفد ا ل ف ر ق ة ا ل ر ا ق ص ة لتقوم ب ر ح ل ة الى اورانج وافينون في جنوب فرنسا وقد تستغرق ا ل ر ح ل ة شهرا او شهرين ما ر أ ي ك في ان ت أ ت ي معنا <تصفيق> آتي معكم كيف وبايه ا ل ص ف ة أ ن ا رجل لا ع ل ا ق ة لي إ ط ل ا ق ا لا ب م ص ر ح ك م ولا بفرقتكم ا ل ر ا ق ص ة صديقي صديقي أ ه ل ا وسهلا <تصفيق> هذا جميل جدا ومن يدري ربما عدت من ا ل ر ح ل ة وقد عينت نهائيا راقصا ب ا ل ف ر ق ة او شيئا من هذا القبيل لا لا كلا يا عزيزتي الساشا اني لا استطيع ان اترك باريس من اجل مسارحها بل من اجل متحف اللور والكتب والحي اللاتيني و م م ا ر ت <تصفيق> ر ا ذ ا ب ي اذهبي انت وسيري بمفردك في طريق حياتك اتمنى لك التوفيق والنجاح وودع كلانا الاخر وداعا حارا وشعرت في تلك ا ل ل ح ظ ة بشيء من ا ل س ع ا د ة ل ع و د ة ح ر ي ت ا ل ك ا م ل ة الي وانت و م ح د ت المطلقه <تصفيق> انه فراق لن يطول يا محسن أ ؤ ك د لك هذا وما عليك إ ل ا أ ن تنتظر وستجدها تطرق بابك ذات يوم على حين ف ج أ ة وربما دخلت عليك بغير استئذان أ ل ي س معها المفتاح ا ل آ خ ر لا تعلل نفسك ب ا ل آ م ا ل ا ل ك ا ذ ب ة س أ ت ح ا ش ى ذلك بالانتقال إ ل ى مسكن آ خ ر قبل أ ن ينقضي الشهران إ ن ه ا تحبك وقد تقدم على أ ي شيء باسم ذلك الحب أ ل ا تذكر ماذا ما قاله الشاعر ا ل إ غ ر ي ق ي أ ن ا كريون عن الحب هل تذكر ما قاله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 و أ م س ك ت بالرمح و ا ل د ر ع ونهضت ك أ ن ي أ ش ي ل أ ن ا ز ل الحب فسدد إ ل ي سهاما حت عنها فطاشت ونفدت س ه ا م فتقدم إ ل ي يتقد غضبه وهجم علي فاخترق جسمي ونفذ إ ل ى قلبي فانهزمت يا لها من ح م ا ق ة ان اتقي بدروع اي سلاح خارجي ينتصر على الحب اذا كانت ا ل م ع ر ك ة ق ا ئ م ة داخل نفسي انها تحبك من اعماقها وتعالجك بالصبر عليك بالصبر علي انا أ ن ا الذي صبر عليها وهذا أ ي ض ا دليل الحب من جانبك و إ ن ك ا ر ك الشديد لهذه ا ل ح ق ي ق ة دليل على إ ح س ا س ك بثقلها عليك إ ن م ا تحاول أ ن تهرب يا مسيو محسن ا ل ح ي ا ة شيء و م ح ا و ل ة تصويرها على أ س ا س مفترض شيء آ خ ر فيه تعسف على قوانين ا ل ح ي ا ة اؤكد لك يا مسيو هاب اني لا اكن لها ا ي ت ع ا ط ف ة حب صبرا صبرا يا محسن و س ت ر ى عزيز اندري كثيرا ما كنت تقول عن رسائلي اني افهم حالته جيدا من خلال سطوره والواقع أ ن ك قدير على ق ر ا ء ة ما بين سطوري غير أ ن ي لا أ ر ي د أ ن تفهم أ ك ث ر من أ ن ي في ح ا ل ة ك آ ب ة ع ا ر ض ة وهي لا تعطيني حتى حق الوقوع في ا ل ك آ ب ة من حين إ ل ى حين ولكن ثق انها ح ا ل ة ن ف س ي ة د ا خ ل ي ة لا اثر لها في ت ص ر ف ا ت ا ل خ ا ر ج ي ة ولا صدى لها في ا ع م ا ل ا ل ظ ا ه ر ة وساذهب اليوم الى المطعم المعود وبصحبتي م س ل وهاب وكم ل كان بودي لو كنت معنا محسن إ ن ه لمطعم فاخر حقا يا مسيو محسن تصور أ ن ي لم أ د خ ل ه حتى عندما كنت ممثلا مهما قبل الحرب هذا تواضع جم يا مسيو هاب انظر انظر انظر إ ل ى هذه الساقيه الحسناء إ ن <هه> <هي>. ه ا ت خ ل ص ك النظر ها دعنا منها يا مس يهاب لقد جئنا نتناول طعامنا و ن ق ر أ معا بعض ا ل أ ع م ا ل التي كتبتها الواقع أ ن ه ا منذ وقع بصرها عليك أ و ل م ر ة وهي لا تكاد ترفع بصرها عنك أ ن ت ترى هذا ل أ ن ك يهمك أ ن تراه اما أ ن ا فلا أ ر ا ه حتى إ ذ ا نظرت إ ل ي ه أ ر ا ه ل أ ن ي أ ف ه م ه يا محسن ومن أ ص و ل مهنتي د ق ة الملاحظ ة إ ن ه ا تخصك بالعطف والتقدير وتغفل أ م ر أ و ل ئ ك الشبان الذين نسوا طعامهم ووجهوا نظراتهم إ ل ي ه ا إ ذ ا فلنؤجل ق ر ا ء ة ا ل أ د ب إ ل ى ما بعد انتهائنا من تناول الطعام هذا كلام معقول إ ن ه ا انها فعلا تنظر إ ل ي وتبتسم فماذا أ ف ع ل أ ت س أ ل ماذا تفعل ه وقد فعلت فعلا فعلت ماذا أ ب ر ق ت عيناك وابتسمت شفتاك وتوردت و ج ن ت ك لقد شمخت وانتفخت لعل م ي ز ة خ ف ي ة أ و ظ ا ه ر ة في هي ا ه التي استلفتت نظر ا ل ف ت ا ة ربما ر أ ت فيك شيئا غير م ا ن و ف هو الذي استرع انتباهها دون أ ن تكون قد ر أ ت فيك م ي ز ة خ ف ي ة أ و ظ ا ه ر ة و إ ن شئت ا ل ت أ ك د خذ هذه ا ل م ر آ ة ا ل ص غ ي ر ة وانظر إ ل ى خيالك فيها واحكم بنفسك م ر آ ة ص غ ي ر ة أ ت ح م ل معك مراه ص غ ي ر ة لم تفارقني منذ أ ن كنت أ م ث ل على خ ش ب ة المسرح يا ل غ ي ب ة ا ل أ م ل لماذا لقد أ د ر ك ت من نظرات الفتاه الحسناء نظرات هذا القمر الذي يطلع في عز الظهر ما هو إ ن ه ا في الواقع تنظر إ ل ى ر أ س ي إ ل ى هذا الشعر المنفوش ومن تحته هذا الوجه الغريب بعينين اللتين تشبهان أ ع ي ن أ ه ل ا ل أ س ا ط ي ر ا ل د ي ن ي ة ا ل م ص و ر ة بالفسيفساء ا ل ب ي ض ر ب ي ة و إ ل ى هاتين الشفتين الغليظتين ا ل أ ف ر ي ق ي ت ي ن ك أ ن م ا هما شفتا ساحر زنجي <تصفيق> كل... كل يا رجل لقد كذبنا ننسى غداهن اتدري أ يا ميس يهاب م ا ذ ا كنت أ س ك ن عند أ س ر ة أ و ل عهد بباريس لقد دخلت علي الخادم في الصباح تحمل ص ي ن ي ة الفطور فوقع بصرها علي في السرير لا يبدو مني إ ل ا ر أ س ي يطل من اللحافي الناصع البياض و ك أ ن ه ر أ س يوحنا ل م ع ب د ا ن على ص ا ن ي ة من ا ل ف ط ر كان هذا هو شعور الخادم وهي تنظر الى شعري الذي هب واقفا الى ما فوق مسند السرير في شكل دائري ك أ ن ه ه ا ل ة من الهباب الاسود على ح ا ف ة الوساده في البيضاء اما الوجه فلم تره لحسن الحظ انك تميل كثيرا الى ا ل م ب ا ل غ ة يا مسح المحسن صدقني هذا هو الذي حدث وقد مضت ا ل أ ي ا م و إ ذ ا ص ا ح ب ة البيت تقول لي ذات يوم وهي ب ا س م ة لقد جاءتني الخادم تقول م ر ت ا ع ة أ ت د ر ي يا سيدتي من حل بدارنا ف س أ ل ت ه ا من أ ج ا ب ت إ ن ه الشيطان <تصفيق> ولعلها صدقت ولست واثقا تماما من ذلك لا تزال الحسناء تنظر إ ل ي ك ب ع د الذي حدث منك يا ام سهاب وبعد الذي ذكرته لك تقول لي مثل هذا القول أ ت م م طعامك حتى نذهب إ ل ى الشانزليزيه ل ن ق ر أ عملك ا ل أ د ب ي ا ل ت م ث ي ل ي ة نعم يا محسن ل ا تؤخذني يا م ي سهاب ي ان كنت قد جئت بك الى ح د ي ق ة لوكسمبورغ بدلا من ش ا ن ز ل ي ز ي كما وعدتك المهم هو ان تكون انت راضيا عن ا ل ح د ي ق ة وكل الحدائق عندي سواء فقد انقضى م ن العمر الذي أ ل ج أ فيه الى مثل هذا الطرف الشديد من التمييز بين الحدائق هل ق ر أ ت التمثيليه يا ميس يهاب و نعم يا محسن هذه ن غ م ة غير م ش ج ع ة لا تبعث على أ م ل ماذا أ ق و ل لك لقد نصحتك من قبل بالا تتعجل يا محسن نصحتك بمراعاه النضج الفني للعمل نصحتك ب ا ل م و ا ز ن ة بين الاقدام والتريث و أ ي ه م ا ا ل أ ص و ب و م س أ ل ة ا ل ث ق ة والارتياب و أ ي ه م ا ا ل أ ر ب ح ليست هناك ق ا ع د ة ع ا م ة تنطبق على الناس جميعا وبمقدار م واحد لقد أ ن ف ق ت في كتابتها ت س ع ة أ ش ه ر كنت أ ظ ل أ ك ت ب أ ح ي ا ن ا تسع ة أ و عشر ساعات في اليوم بغير انقطاع دون أ ن أ ذ ك ر الجوع أ و أ ف ط ن الى أ و ق ا ت الطعام وبعد ا ل ت س ع ة أ ش ه ر أ ن ج ب ت هذه ا ل ت م ث ي ل ي ة ليس للزمن حساب في ا ل أ ع م ا ل ا ل ف ن ي ة يا محسن إ ذ ا أ ن ت ضربت في الصحراء على غير هدى ت س ع ة أ ع و ا م لا ت س ع ة أ ش ه ر ف إ ل ى أ ي ن يؤدي بك هذا إ ل ى التيه والضلال بينما إ ذ ا أ ن ت سرت في طريق محسوب ونهايته م ع ر و ف ة وكنت قد أ ع د د ت لذلك السفر عدته سرت مطمئنا ً إ ل ى أ ن كل خ ط و ة تزيدك قرب ا من ا ل غ ا ي ة أ ع د ك ب أ ن ي س أ ب د أ من جديد لا تتعجل ا ل ك ت ا ب ة ولتظل دائما على الدرس والتحصيل ف إ ن ي لم أ ر ى في هذه ا ل ق ص ة ا ل ت م ث ي ل ي ة التي تعتز بها أ ي ش خ ص ي ة فيها ع د ة شخصيات متزاحمه مثل جان كوكتو و مثل مارسيل شوب و مثل ماكس جيكو أ ي ن شخصيتك أ ن ت أ ي ن أ س ل و ب ك الخاص بك الذي عندما ي ق ر أ ه قارئ يقول هذا هو محسن أ ن ا انا فعلا م ت أ ث ر بالكتاب الذين ذكرتهم يا مسوهاب ي كل كاتب ي ت أ ث ر بكاتب آ خ ر سبقه إ ل ى ب ل و ر ة نفسه وتركيزها واستقلالها سواء كان هذا الكاتب ا ل آ خ ر معاصرا ً أ م قديما ً المهم هو الاستقلال ب أ س ل و ب و أ ن ت تعرف ا ل ق ا ع د ة ا ل ذ ه ب ي ة ا ل ق ا ئ ل ة إ ن ا ل أ س ل و ب هو الرجل وماذا أ ف ع ل إ ذ ن يا م س ي ع ا د من الوسائل ا ل م ع ر و ف ة في كل حرفه و ا ل أ د ب لا ي ع د أ ن يكون حرفه هي ا ل م ق ا ر ن ة اختر مثلا موضوع البخل والبخلاء هذا موضوع إ ن س ا ن ي عام عالجه كثيرون من كتاب المسرح عالجه عندنا في فرنسا مولير ي وعالجه عند ا ل إ ن ج ل ي ز شكسبير قارن بين العلاجين و أ و ج د أ و ج ه الشبه و أ و ج ه الخلاف و إ ل ي ك موضوع آ خ ر هو ا ل غ ي ر ة مثلا عالجه ساشا ج ي ر ي عندنا في فرنسا وعالجه شكسبير في إ ن ج ل ت ر ا دون ملاحظاتك ا ل ن ا ت ج ة عن هذه ا ل م ق ا ر ن ة ولا تكتفي ب ا ل م ق ا ر ن ة بين كاتبين في موضوع واحد وحبذا لو وجدت ع د ة كتاب في معالجتهم لموضوع واحد أ د ر ك ا ل آ ن ما ترمي إ ل ي ه يا مس يهاب و اذهب في أ ن ح ا ء هذه ا ل ح د ي ق ة اللوكسمبورغ و س أ ذ ه ب معك وسنلقي ن ظ ر ة على التماثيل ا ل م ن ت ش ر ة فيها إ ن ه ا تماثيل رجال أ و نساء أ و أ ط ف ا ل وسننظر كيف أ ب ر ز كل صانع تمثال فكرته عن موضوعه وسنقارن نحن و إ ن لم نكن متخصصين في الفنون ا ل ت ش ك ي ل ي ة سنقارن بين فن وفن بين أ س ل و ب و أ س ل و ب وما قوله روميو يمكن تماما مثلا يقال هذا طبعا الأدب في وجوليت خذ عن وتريستيان و أ س و ل د وعندنا في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة قيس و ل ي ل ة مثلا المجال كبير جدا و إ ي ا ك أ ن تتصور نفسك محيطا ب أ س ر ا ر ا ل ص ن ا ع ة أ و أ ن ك تستطيع أ ن تبلغ مبلغ ا ل أ س ا ت ذ ة لو أ م ع ن ت السير ة والبحث و ا ل ك ت ا ب ة إ ل الا إ ماذا يا مسياد إ ل ا إ ذ ا أ ص ب ح لك أ س ل و ب ك الخاص أ ي ن كنت طوال هذه ا ل ف ت ر ة يا مسيو مارس كنت في س ي ا ح ة ف ن ي ة و أ ن ت كيف حالك ا ل آ ن وماذا ي ش غ ل لا شيء يشغلني على ا ل إ ط ل ا ق هذا أ م ر غير معقول يا ج ي ر م ي ن ولا حتى غياب اندري آه م ا هذا ف أ م ر معلوم لك ولا يمكن أ ن يتجه إ ل ي ه سؤال وماذا غير ذلك آه سيحل قسط إ ي ج ا ر المسكن في منتصف هذا الشهر وقد أ ب ل غ ت اندري بذلك ولابد أ ن ه سيتدبر ا ل أ م ر ها هل أ ن ت جائع ف أ ع د لك بعض ا ل ت ع ا م ل ا ت ن ي كنت جائعا حتى أ ت ذ و ق الطعام الجيد الذي تصنعه ي د ك يؤسفني أ ن ي في غير ح ا ج ة إ ل ى طعام أ ي ن جنو لا يزال في ا ل م د ر س ة وقد أ و ش ك أ ن يحضر لماذا أ ح ض ر ت له هذه ا ل ل ع ب ة انظري ي يا ا رائعه <تصفيق> هذا هذا قرد يركب د ر ا ج ة أ ر ن ي أ ر ن ي إنه رافع مظله فوق ر أ س ي ويده ا ل أ خ ر ى تضغط الجرس أو ان الجنوس يفرح بها كل الفرح ما ر أ ي ك في الذهاب ا ل ل ي ل ة إ ل ى المسرح لا ب أ س عندي ولكن أ ي、no, م س ر ح ي ة سنراها لك أ ن تختاري ا الراقص المجهول لستان بيرنار ر أقترح مسرحية ولي شرط يا مسيو محسن وما هو أ ل ا يكون جلوسنا في هذه ا ل م ر ة ب أ ع ل ى المسرح <تصفيق> لست أ ن ا الذي تعودت ذلك بل لقد عودني إ ي ا ه زوجك أ م د ر ي أ ن ا في ح ي ر ة من أ م ر ي ولا أ د ر ي من م ن ك م أ ص د ق أ ن ت تتهم وهو يتهمك ولكن يبدو لي أ ن أ ن د ر ي لا يمكن أ ن يرضى ب أ ع ل ى المسرح وله في ذلك ر أ ي مشهور <تصفيق> أ ص ب ح ت لاندري ر أ ء م ش ه و ر ة على أ ي مستوى على مستوى ا ل ج م ه و ر ي ة ا ل ف ر ن س ي ة أ م مستوى ا ل ق ا ر ة ا ل أ و ر و ب ي ة أ م ربما على المستوى العالمي <تصفيق> <تصفيق> المستوى العالمي عالمنا نحن أ ل س ن ا عالما مستقلا <تصفيق> هذا أ م ر لا يهم ما هو ر أ ي ه على كل حال إ ذ ا خرجنا ل ن ز ه ة فلتكن ن ز ه ة ك ا م ل ة و إ ل ا فلا داعي لها على ا ل إ ط ل ا ق و إ ذ ا تناولنا ط ع ا م خارج البيت فليكن في أ ح س ن مطعم و إ ل ا وجب أ ن نكتفي بطعام البيت والمسرح إ م ا في م ت ق د م ة الصفوف و إ ل ا فلا مسرح أ ن ا أ ك ث ر م ن ك م ح ك م ة يا ج ر م ي ن ف أ ج ر مقعد في م ق د م ة صفوف المسرح يكفل لي دخول ث ل ا ث ة مسارح و م ش ا ه د ة ثلاث مسرحيات بدلا من و ا ح د ة أ ر أ ي ت اينا أ ك ث ر ح ك م ة أقرأي. اقراي ماذا كتبت لاندري أ ر ي ن ي عزيزي اندري وصلتني رسالتك و... و أ ع ج ب ت جدا بتلك ا ل ط ر ي ق ة ا ل م د ه ش ة التي جعلتني أ ع ت ق د و ل م د ة خمس ثوان فقط أ ن ي أ م ت ل ك ث ل ا ث م ا ئ ة فرانك ولما يمضي الوقت الكافي لشكر الله وشكرك بل لما يمضي الوقت الكافي للتفكير في مصدر هذه النقود حتى صدمني الواقع وهو أ ن تلك ا ل ث ل ا ث م ا ئ ة فرانك لم ترسلها إ ل ي إ ل ا لكي تسحب م ئ ت ي ن أ خ ر ى من الفرنكات من جيبي <تصفيق> واهلاك أ ي ه ا الشيطان س أ ع ط ي ا ل خ م س ة م ئ ة فرنك لجرمان كما طلبت ولقد صرني أ ن ك تعتزم الحضور إ ل ى باريس في عطلتك ا ل ق ا د م ة و س أ ح م ل هذا ا ل ن ب أ السعيد لجرمان محسن. <تصفيق> محسن هلو مسيو محسن هلو تالله إ ن ك لفي ض ذ ل ك القديم يا مسيو محسن ق ل ب ت عليك مطاعم ومقاهي باريس فلم أ ج د ك و أ خ ي ر ا قلت لنفسي ربما وجدتك رابضا أ م ا م مسرح ا ل أ و د ي و ن أ ه ل ا أ ه ل ا ا ن د ر ي متى جئت إ ل ى باريس جئت في ا ل ل ي ل ة ا ل م ا ض ي ة ولم تسرع إ ل ى مقابلتي إ ل ا مساء اليوم ا لا أ خ ف ي عنك أ ن ي قضيت نهاري كله مع ج ر م ن والولد طبعا من وجد أ ح ب ا ب ه نفسي أ ص ح ا ب ه كما يقولون عندنا في الشارع <تصفيق> المهم ماذا ت أ ك ل لن أ ك ل شيئا بل س أ ت ف ر ج عليك و أ ن ت ت أ ك ل تتفرج عليك <تصفيق> لماذا هل أ ن ا حيوان عجيب يتطلب ا ل أ م ر مشاهدته وهو يلتهم الطعام لا لا إ ن هذا ا ل أ م ر نفسه محرم في حدائق الحيوان المهم أ ن ج ر م ي ن ر ا ض ي ة عنك تماما وتقول لي إ ن ه ا لن تنسى لك أ ب د ا ذلك التفاني في خدمتها أ ث ن ا ء غيابي عفا الله عنك يا ج ر م ي ن حقا إ ن ك م ا معا من الحمقى او المجانين <تصفيق> وهل كنت تنتظر مني أ ن أ ف ع ل غير ذلك يا أ ن د ر ي ه أ ل س ن ا أ ص د ق ا ء وبهذه ا ل م ن ا س ب ة أ ر ج و أ ن تقول ل ج ر م ي ن إ ن ي لا أ ح ب لها أ ن تفهم أ ن ي م و ف د من قبلك لها ها ها ها م و ف د من قبلي كيف هذا يا محسن هل تريد أ ن تدعي ا ل س ذ ا ج ة هل ق ر أ ت في عينيها أ ن هذا هو شعورها اه يا عزيزي محسن لا تنتظر من ا م ر أ ة ما ا ي ا م ر أ ة جوابا صريحا صحيحا على اي سؤال موجه اليها ولهذا لكي تعرف الجواب الصحيح انظر الى عينيها فالعينان لا ت ج ذ ب ا ن وقد ي ج ذ ب اللسان حين اتكلم عن زوجتك اجد ص ر و ر ا كبيرا ف إ ن ك لا تتصور مقدار ما يحدثه جلوسي إ ل ي ه ا من نتائج ف ك ر ي ة و إ ن ك لا تعرف مقدار ف ا ئ د ة المرحوم إ ي ف ا ن لي لقد سئمت الحديث معك يا محسن ف أ ن ت شديد ا ل إ م ع ا ن في الخيال يا رجل يا رجل اهبط إ ل ى واقعنا م ر ة تريد أ ن تمنعني من أ ن أ ح ل ق قليلا و أ ن ت الذي أ ك س ب ك بعدك عن أ س ر ت ك خيالا ما بعده خيال هذه ح ق ي ق ة يا ميسيو محسن تصور تصور أ ن ي لم أ ح س ح ق ي ق ة ا ل ع ل ا ق ة بيني وبين ج ر م ي ن إ ل ا ف ت ر ة غيابي عنها في ح ب ا قناة ل خلاف المغربية إذا ولقد انزلقت إ ل ى شاطئ الخيال الذي كنت تسخر منه لا تهزا قط بالحب وخيال لقد كان يخطر لي أ ح ي ا ن ا أ ن الحب هو العمود الفقري للكون أ ل ا تلاحظ أ ن ك اندمجت في الكلام فنسيت طعامك أ م ا م ك وقد جئت ل أ ص ح ب ك معنا إ ل ى المسرح ا ل ل ي ل ة كان يخطر ببالي أ ن د ر ه أن الله كي يقيم ا ل ق ي ا م ة وينهي ا ل ح ي ا ة لن ي أ م ر إ س ر ا ف ي ل بنفخ ا ل ص و ر كما نعتقد بل س ي أ م ر الموت ب أ ن يهوي ب ف أ س ه على الحب وبموت الحب على ا ل أ ر ض ينتهي العالم ما ر أ ي ك ر أ ي ي أ ن ك تشتط أ ح ي ا ن ا ل د ر ج ة يتعذر معها على المرء أ ن يحلق معك في مثل هذا الخيال دعنا من هذا يا مسيو محسن المهم ما هي أ خ ب ا ر ك ا ل أ خ ر ى أ ي ه أ خ ب ا ر التي يهمك أ ن تتحدث عنها إ ن ي اني, إني ارغم نفسي ا ل آ ن على على الاستعداد للتقدم لامتحان الدكتوراه في القانون إ ن ه ا ل و ح ة ر ا ئ ع ة حقا كلها ح ي ا ة و ح ر ك ة يبدو أ ن الوقت قد ت أ خ ر بنا أ و أ ن ن ا نحن الذين جئنا متاخرين وقد أنا لنا ان لنا أ ن نبرح مكاننا هذا إ ل ى اللقاء يا مسيو محسن إ ل ى اللقاء يا عزيزتي هذه يا سوزي خ ا ر ج مع الخارجين سوزي ليس من عادتها أ ن تتردد على متحف اللوفر ماذا تقصدين أ ن تقولي لا شيء ربما وجدت دافعا للحضور الى هنا هل و م ي بنا ب ص ر ع ة ولماذا هذا الانفعال الشديد انا م ف ع ل انا, مفعل. أنا... أنا... أنا... كلا... كلا... كلا كلا مطلقا الا تلاحظ ان اصابعك تكاد تكسر ذراعي وانت تدفعني امامك يا مس يمحسن انا ا ن ا اسف اسف اسف اسفكت <تصفيق> امري أه... يبدو انك قد قضيت ح ط ل ه طيبه آه... <تصفيق> فانت مبتهج سعيد أ م ا انك سعيد بعودتك إ ل ى العمل فحال زوجتك、م. وابنك بخير هذه صورتنا التي التقطت لنا في حدائق ا ل ش ا ن ز ل ي ز ي ه اوه صوره ناطقه ا ل ص غ ا حقا <تصفيق> <تصفيق> من هذا ص ا ح ب الشرقي الذي حدثتك عنه الشعر ا ل أ س و د والعينان السوداوان القويتان نظران كل هذه علامات م م ي ز ا ت لصاحبك الشرقي حول الشفتين الخطوط التي تنم عن الميل الى ا ل س خ ر ي ة وعدم التصديق ف ر ن س و ا ن هل انت بارع في علم الفراشه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مجرد ق ر ا ء ة واطلاع ل عيب صاحبي هذا ان له خيالات ك ث ي ر ة يحيا بينها وهي تسبب له الالام ط ا ر والاحلام التي لن تتحقق ط ا ر ة اخرى فخياله نوع من الخيال المهلك الذي اضاع الكثيرين من ع ا ث ر الحظ الذين حسبوا انفسهم شعراء زمنا طويلا وهم ليسوا بشعراء ولماذا يا اندري لم تنبهوا الى ذلك وماذا يجديه ذلك من نفع ما دام هو مقتنع بصباحه و ا ل ا ع ج ب من هذا انه لا ي أ خ ذ بما ي أ خ ذ به الناس جميعا ولكن هذا شذوذ ولا عجب في ذلك إ ن كان ممن يسيرون على نهج خالف تعرف لا أ ظ ن ذلك بل إ ن ه ا طبيعته التي تحتم عليه أ ل ا يرتدي الثياب كما يرتديها ا ل آ خ ر و ن وهو لا يدخن لمجرد أ ن التدخين ع ا د ة ع ا م ة ويغلب على ظني أ ن ه إ ذ ا كف الناس عن التدخين أ ق ب ل ه عليه انك تريد إ ث ا ر ة اهتمامي بصاحبك الشرقي هذا قل لي يا فرانسوا عندما تهدي حبيبتك ه د ي ة فماذا تختار لها انا فرانسوا العامل الفقير نعم نعم اهديها ب ا ق ة من ا ل أ ز ه ا ر ا ل ج م ي ل ة حينما قدم محسن ه د ي ة إ ل ى حبيبته قدم لها ببغاء في قطره <تحكي> ا ض ح ك يا فرانسوا و ا ب ح ك كثيرا وعندما كان يكتب لها عن الحب أه... لم يكتب لها مباشره بل كان يتبع طرقا لا يتبعها عقلاء الناس <تصفيق> استطيع ان اقول لك سبب هذه ا ل م ل ا ح ظ ة ا ل ا خ ي ر ة وهو المجتمع عندهم في الشرق غير مجتمعنا هذا هناك قيود تفصل بين الرجل و ا ل م ر أ ة وبين الولد والبنت وهم حين ي أ خ ذ و ن ببعض وسائل العصر الحديث ي أ خ ذ و ن بمقدار تحاشي للتناقضات ومن يدري ربما كانت تقاليدهم في هذا الصدد خيرا من تقاليدنا وربما كان هذا سببا ل ح م ا ي ة الاخلاق عندهم لقد س أ ل ت ه ذات م ر ة لماذا يحب المذهب الحديث في الفن فكان جوابه انه اقرب الفنون الى الخروج على المتبع ا ل م أ ل و ف مع اني ق ر أ ت اخيرا نقدا موجها الى هذا المذهب الحديث في الفن يقول ان اهل هذا الفن ي أ ت و ن كل سخيف ومهجور بحجة حرية الابتداع حرية ومع ا الابتكار ل ت ف في ن ن و ذلك فهو يجري في اهل هذا الفن حصنه و م أ و ا ه واستطاع ان يندمج فيهم ويرى في المذهب الحديث للفن انه الاتجاه الى عدم التقيد بالمنطق العام المبني على فروض ع ا م ة مصطلح عليها كالفرد بان ا ل غ ي ر ة مثلا دليل الحب وما يترتب عليها من نتائج ع ا م ة اتعرف يا اندريه ما يصلح له صاحبك هذا كلا يصلح ان يكون رياضيا فان افكاره وتصرفاته تكاد تسير على ط ر ي ق ة ه ن د س ي ة او ح س ا ب ي ة او ج ب ر ي ة ومع ذلك فهو يستعد لامتحان الدكتوراه في القانون انصح يا اندريه انصح بان يترك القانون والادب الى الاشتغال بعلوم ا ل ر ي ا ض ة لانه سيتناقض مع نفسه سيهدم اي عمل ادبي او فني يحاول انشائه نعم يا فرانسوا فان اسقاطها ا ل ح ي ا ة والعواطف كما هي وكما يراها الناس يتناقض تماما وركونه الى ا ل ط ر ي ق ة ا ل ر ي ا ض ي ة في تصريف افكاره و ت أ م ل ا ت ه وقد لاحظت هذا في ق ص ة كتبها اسمها الحلم لا تزال عندي اتسمح لي بقراءتها لك ذلك في اي وقت تشاء ليست فيها ايه ص و ر ة تنطبق على ا ل ح ي ا ة وعواطف ا ل ح ي ا ة ولكنها تتمشى مع العقل والمنطق الذي تقتضيه فروض خ ا ص ة ا ن ش أ ه ا هو في ا ل ب د ا ي ة قبل البدء في ك ت ا ب ة ا ل ق ص ة هذه ع م ل ي ة ر ي ا ض ي ة ب ح ت ة ف ر د وعقل ومنطق لهذا السبب يرى محسن ان التصوير الحديث بحسابه العواطف ا ل ب ش ر ي ة وجعل اساسه ا ل ه ن د س ة والمنطق العقلي الواعي وغير الواعي والموسيقى ا ل ح د ي ث ة ايضا فعلت نفس الشيء انه يمشي قدما نحو السقوط في ه ا و ي ة التناقضات يا اندريه وانت تقول انه صديقك لا تكتفي بنقده بينك وبين نفسك ورغم علمه عليك ان تبصره بما ينتظره ان هو ص ا ر على هذا الدرس ساكتب له ر س ا ل ة بعد ان ينتهي من امتحان الدكتوراه كلا يا اندريه كلا لعله الان احوج ما يكون رسائل الى رسائلك التي ربما لم تضف جديدا الى علمه ولكنها ب ا ل ت أ ك ي د تضع اصبعه على مواطن الزلل فان نظرته ا ل ك ل ي ة الى الاشياء تجعله يغفل التفاصيل وهي التي يحدث فيها الزلل حتى من كبار العلماء والفنانين فريد أهلاً, اهلا اهلا اهلا اهلا اني اكاد اطير فرحا اهلا اهلا اهلا كيف حالك يا محسن كيف عرفت مكاني هنا في باريس ا ل و ا س ع ة وانت لم تطا ارض فرنسا من قبل سيثير دهشتك سيثير دهشتك اذا عرفت كيف ع ن و ا ن قل لي فما عاد يثير دهشتي شيء وصلت إ ل ى مكتب البريد الذي يرسل عمي اليك النقود إ ل ي وحيث تستلمها وتوقع هناك باسمك وعنوانك <تصفيق> <تصفيق> طول حياتك و أ ن ت عفريت عفريت <تصفيق> من ا ل إ ن س طبعا وجئت بالنقود معك بدلا من البريد طبعا طبعا أ ن ا أ س ت ح ق التكريم كل التكريم ولكن قل لي كيف حال ابي بخير انه بخير لولا لولا ما يحسه من قلق عليك وقد قرب معود امتحان الدكتوراه الذي ذكرت في رسائلك انه في اول مارس القادم ه ن ي ابذل كل جهد مستطاع يا فريد وانا كما ترى قد حبست نفسي في هذه ا ل غ ر ف ة التي تشبه خ ل و ة النساك ا ل ز ا ه د ي ن ولكن المراجع ا ل ق ا ن و ن ي ة هنا ق ل ي ل ة يا محسن ومعظم ما أ ر ا ه هنا كتب في ا ل أ د ب والفن ومجلات م س ر ح ي ة إ ن ه ا كما تعلم مراجع ث ق ا ف ي ة لا بد منها ك خ ل ف ي ة لرجل القانون وهي ن ا ف ع ة ولا تضر ن ا ف ع ة بعد أ د ا ء الامتحان كن جادا يا محسن ف أ ب و ك يريدك أ ن تصبح مثلنا جميعا ق ض ا ة ومستشارين و أ س ا ت ذ ة جامعيين يبدو أ ن ك جئت معك ب ش ح ن ة ك ب ي ر ة من ا ل إ ر ش ا د ا ت والنصائح ا ل ث م ي ن ة أ ن ت تعلم أ ن ي أ س ت ط ي ع أ ن أ ؤ ل ف مجلدات ض خ م ة فيها أ ر ج و الا يكون وجودي مضايقا لك يا محسن من أ ي ن ا ح ي ة لا تتغاب يا محسن فباريس قد بلغنا صيتها من حيث قلت لك لا تتغاب فكلانا يفهم الاخر جيدا آه. آه. آه. فهمت الان لا اخفي عنك يا فريد لقد جربت الحب وفشلت م ر ة و ا ح د ة كانت ك ا ف ي ة للقضاء على قلبي、آه. سخرت منك طبعا ان الذي احزنني يا فريد اني احب الحب وان للحب مقاما كبيرا عندي في ا ل ح ي ا ة في كل ح ي ا ة وربما كان الحب هو الشيء الوحيد الجميل الذي نعيش به ومن اجله نحن البشر اه لو كان القدر اعطاني هذه ا ل م ن ح ة ل ح ظ ة و ا ح د ة وجعلني اجد احدا يحبني ح ق ي ق ة م ر ة واحده أ ت ق و ل هذا القول و أ ن ت في ع ا ص م ة الحب والجمال في العالم يا محسن أ ل ي س هذا أ م ر ا غريبا ولكنه واقع وما دام أ م ر ا واقعا امتنعت عليه ا ل غ ر ا ب ة في باريس كثيرون من السعداء ل أ ن ه م يحبون ومحبوبون, ومحبوبون لي صديق هنا لي صديق, صديق هنا إ ن ه عامل بسيط من الذين ت ز ح م بهم و ل ه ز و ج ة وله زوجه, زوجة تنطبق عليها أ وشعراء يونان في آ ل ه ا ت الجمال لها الشباب الجمال ا ل ع ا ط ف ة ا ل م ش ب و ب ة دائما وهي تحبه بكل ما فيها من ع ا ط ف ة ج ي ا ش ة لديه كل شيء、مم. لعل ملاحظتك لصديقك هذا هي التي بالغت وضخمت نظرتك إ ل ى موضوع الحب أ ن ا أ ع ت ق د منذ وقت طويل يا فريد أ ن عظماء الرجال هم عظماء العواطف و أ ق و ي ا ء الرجال هم أ ق و ي ا ء العواطف إ ن الذي لا يعرف ولا يستطيع أ ن يحب إ ن س ا ن ا لن يعرف ولن يستطيع أ ن يحب الانسانيه انك تكاد تلتهب يا محسن و ا ل غ ر ف ة ض ي ق ة تبعث على الاختناق ف ه ل خرجنا قليلا للتريض على ضفاف نهر السين العظيم في هذه ا ل س ا ع ة ا ل ج م ي ل ة والاستعداد للامتحان <تصفيق> <تصفيق> لعل ملاحظتك لصديقك هذا هي التي بالغت وضخمت نظرتك إ ل ى موضوع الحب أ ن ا أ ع ت ق د منذ وقت طويل يا فريد أ ن عظماء الرجال هم عظماء العواطف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 ل ن ك تذكرني ب أ س ل و ب ن ا ونحن ص ب ي ة صغار ب ا ل م د ر س ة نحاول أ ن ن ت ل م ث عذرا للتوقف عن ا ل د ر ا س ة واللعب <تصفيق> لا تزال طفلا كبيرا يا محسن رغم حصولك على لصنص الحقوق من زمن بعيد <تصفيق> هل ام ي ن ا يا رجل قل لي بربك فريد هل يعدل نهر السين هذا نهرنا العظيم النيل طبعا لا ولا يقاربه ع ظ م ة وجلالا و ت ا ر ي خ ومع ذلك فشاطئان نظيفان مكللان ب ا ل أ ش ج ا ر ا ل ظ ل ي ل ة حيث لا ح ا ج ة إ ل ى الظل انظر هكذا معارض الصور على الرصيف وبعدها معارض الكتب والمجلات وكلها بقروش ذ ه ي د ة مما يشجع على ا ل ق ر ا ء ة والاطلع ا وهذا ا ل أ م ر بدوره من غير شك يساعد على ت ن م ي ة ذوق عام وتناسق بين وجهات النظر إ ن صديقي أ ن د ر ي ه صديقك ا ل ع ا م المحب المحبوب نعم إ ن ه يلتهم هذه الكتب التهامه ولكنها ق ر ا ء ة غير م ن س ق ة أ و م ر ك ز ة فتكون ن ت ي ج ة ذلك قصور م ع ر ف ة ك أ و ل ئ ك النقاد الذين هاجموا م ص ر ح ي ا ت ك في ا ل ق ا ه ر ة لم يكن نقدهم يعتمد على مقاييس ع ل م ي ة أ و قواعد م ن ه ج ي ة م د ر س ة لا تذكرني يا فريد بتلك الماساه فان ي كلمات ذكرتها ت ح ز ر ن ي ذكرى و م ع ذلك فقد ا ت ه ج و ا ل د ك ل هذا ا ل ه ج و م ع ل ى ع م ل ك ا ل م ص ر ح ي و ر أ ى أ ن ذلك قد يثنيك عن الانسياق وراء ا تايرل فني و ا ل تفرغ ل ل د ر ا س ا ت ا ل ق ا ن و ن ي ة صدقني يا فريد أ ن ي ا ل آ ن جاد في ا ل ا س ت ع د ا د ل ل ا م ت ح ا ن في أ و ل م ا ر س و هي آ خ ر ف ر ص ة لي ف إ ذ ا ضاعت فاني أ ق ط ع ا ل أ م ل نهائيا في نوال ش ه ا د ة الدكتوراه لماذا؟ لان م ذ ا ل أ البرنامج بعد ذلك يتغير وبهذا يذهب هباء كل ما ق ر أ ت فيما مضى ثم اني لن أ س ت ط ي ع التقدم إ ل ا م ر ة أ خ ر ى بعد مرور عام على ا ل أ ق ل بالبرنامج الجديد ف أ و ل مارس كما ترى هو التاريخ الفاصل في أ م ر م س ت ق ب ل الدراسي القانوني وفشل فيه سوف يكون ص د م ة ك ا ف ي ة أ ن تقصيني إ ل ى ا ل أ ب د عن طريق الحقوق طبعا يا محسن طبعا ووالدك يقدر أ ن ك تدرك كل ذلك ولا يريد لك أ ن تتهاون في ه حتى لا يلقي عليك وعلى إ ر ا د ت ك التبعه لهذا أ ج ه د نفسي فوق ا ل ط ا ق ة ل أ ض ع ا ل ت ب ع ة على ا ل ق د ر و ا ل آ ن لتعد و أ ن ت إ ل ى غرفتك و أ ن ا إ ل ى فندقي هل <تصفيق> نزلت فندقا طبعا طبعا ل أ ن ي لست كتابا آ خ ر تستطيع أ ن تضعه على ا ل م ن ط ق ة أ و على طرف السرير أ و على مقعد ف أ ن ا رجل لا أ س ت ط ي ع النوم إ ل ا في ر ا ح ة وعلى فراش وثير في أ ي فندق لا تنتظر طبعا أ ن أ ن ز ل في فندق جورج الخامس <تصفيق> لا يكثر عليك أ ن تفعله <تصفيق> فانزل مع ا ل أ م ر ا ء و ا ل ص ف ر ا ء واين فندقك إ ذ ن سنذهب إ ل ي و س أ د ع و ك إ ل ى فنجان شاي على حسابي على حسابي بعد أ ن قطعت كل هذا الوقت ولم تدعوني إ ل ى شيء قط مع أ ن ن ا مررنا على عشرات المقاهي فريد أ ت ع ر ف أ ن الشاي في الفنادق يكون ع ا د ة أ ف خ ر و أ ف ض ل من شاي المقاهي تحاول أ ن تفلسف حرصك الشديد على المال عزيزي ن د ر ي ه وصلني خطابك ا ل أ خ ي ر ومعه مبلغ ا ل أ ر ب ع م ئ ة فرنك و إ ن ي أ ش ك ر ك والان تستطيع أ ن تطمئن على ه د و ء مده شهر على شرط أ ل ا تسمعني أ ن ت ذكر النقود أ ح ب ذ لو نسيت استعمال هذه ا ل ك ل م ة ا ل م ل ع و ن ة بعد ا ل آ ن في رسائلك إ ل ي أ م ل ي كبير في أ ن تحقق رجائي ولا تطلب إ ل ي بعد اليوم سنتيما واحدا تلك أ ن د ر ي ه ي ا ل ط ر ي ق ة ا ل و ح ي د ة لتصحيح مركزك المالي ومركزي أ ن ا أ ي ض ا محسن ابوك في هذه ا ل م ر ة يا أ ن د ر ي تصور أ ن له م س ر ح ي ة تمثل على مسارح ا ل ق ا ه ر ة ومع ذلك فهو ينفي أ ن يكون له رصيد في البنك ربما كان كلامه صحيحا ثم ماذا غير ذلك إ ن ه يعيد ذكر ق ص ة حبه الفاشل لسوزي、مم. ما أ ع ج ب ه بالانسان كم في ح ي ا ت ي كل منا من قصص حب فاشل ومع ذلك ف إ ن ه ا لم تهز أ ح د منا ولو كنا مثله لم ت ح ر ن ا <تصفيق> انظر ماذا يقول أ غ ا ب عنك أ ي ه ا المحترم أ ن ي أ ح ب ب ت و أ ن حبي كان مما يتغذى بالنقود كما تتغذى النار بالوقود أ ن ك تذكر جيدا أ ن الرصيد قد ذهب في هدايا عيد الميلاد والمطاعم ا ل غ ا ل ي ة والملاهي ا ل ف ا خ ر ة والمسارح ا ل ع ا م ر ة أ ن ا أ ي ض ا علي ديون مثلك وما تسدده لي يدخل جيوب غيري حالي مثل حالك على أ ن ك أ ن ت قد خربت وبقي الحب أ م ا أ ن ا فقد خربت وضاع الحب ف <تصفيق> ك ر ة الحب م ت س ل ط ة على صديقك هذا هناك ح ا ش ي ة لخطابه يقول فيها أ خ ب ر ك أ ن ي ذهبت منذ يومين ل م ش ا ه د ة م س ر ح ي ة أ ن د ر و م ا ك لراسي في الكوميدي فرانسيس و ف ك ر ة المسرح ي ة ا ل أ خ ر ى م ت س ل ط ة عليه إ ن ه ا باريس ا ل ج م ي ل ة يا فرانسواه تهيئ الغذاء الروحي الوفير أ ه ا ج بك الحنين ف ج أ ة إ ل ى باريس <تصفيق> كلا و إ ن م ا أ ق ر ر الحقيقه فحسب ارجو أ ن تكون قد استمتعت بنوم مريح في ا ل ل ي ل ة ا ل م ا ض ي ة يا فريد إ ن م ا ت ع ب السفر لم تدع لي ف ر ص ة تمييز ما إ ذ ا كان النوم مريحا ام غير مريح ولقد ظللت نائما ً حتى أ ي ق ظ ن ي الخادم في الصباح و س أ ل ن ي ما إ ذ ا كنت أ ش ر ب الشاي في السرير أ م في مطعم الفندق وقد كنت أ ف ض ل أ ن يتركني آ خ ذ كفايتي من النوم <تصفيق> لماذا لا تعود الى ل ن و م اقترح سخيف طبعا متشكر ماذا ستدعوني لمشاهدته ا ل ل ي ل ة ف إ ن ي عائد إ ل ى سويسرا صباح باكر سويسرا؟ نعم ف أ ن ا وزوجتي والولدان نازلون في لوزان س أ ح ض ر إ ل ي ك م بغير د ع و ة بعد الانتهاء من الامتحان ليتك تفعل ليتك تفعل آه، لا تهرب من الجواب على سؤالي وهو ماذا ستدعوني لمشاهدته ا ل ل ي ل ة م س ر ح ي ة أ ن د ر و م ا ك التي وضعها راسين نعم هي وهي م ع ر و ض ة في الكوميدي فرانسيس ن ع م على ما أ ع ت ق د نفس ا ل ف ر ق ة التي عرضت نفس ا ل م س ر ح ي ة على مسرح دار ا ل أ و ب ر ا في ا ل ق ا ه ر ة في الشتاء الماضي أ ن ا شاهدتها هنا ولم أ ش ا ه د ه ا في ا ل ق ا ه ر ة ل أ ن ي كنت هنا إ ن ه ا من أ ح س ن التراجيديات التي وضعها راسي ن إن تمثيل عمل ليس بالهين. ذلك أن من الممثلين ها بالهي يا التراجيديا فريد تمثيل ليس عمل المطلوب ذلك ليس مجرد تفسير النصوص طبقا للروح ا ل ف ل س ف ي ة و ا ل أ س ط و ر ي ة التي تنطوي عليها هذه الاثار ولكن ذلك طبقا ل أ و ض ا ع فن البلاستيك كما عرفه ا ل إ غ ر ي ق اتقصد انطباق الفن التعبيري على الفن التشكيلي يا محسن نعم هو ذلك、مم. فكل و ق ف ة على المسرح من وقفات ممثل التراجيديا يجب أ ن يكون لها جمالها المثالي في فن النحت كل ممثل أ و م م ث ل ة للتراجيديا يجب أ ن يختار من بين أ ص ح ا ب ا ل أ ج س ا م التي تصلح في ذاتها ن م ا ز ج ف ن ي ة للمثاليه تماما وكوجود ذ رابطه بين فن تمثيل ا ل ت ر ا ج ي د ي ة وبين فن النحت كذلك توجد ر ا ب ط ة ق و ي ة بين فن تمثيل ا ل ت ر ا ج ي د ي ة وبين فن الموسيقى ف إ ن أ ص و ا ت م م ث ل ا ل ت ر ا ج ي د ي ة لا تختار عفوا كما تعلم إ ن م ا تختار على أ س س ع ل م ي ة إ ن ي أ ذ ك ر ا ل آ ن البير لامبير وسيغون في بير وهما يهزان القلوب ه ز ة كذلك ستراهما ا ل ل ي ل ة وستسمعهما وسيهزان قلبك هزا يا فريد كما ف ع ل بي ا ل أ س ب و ع الماضي ولكني ش ا ه د ت ه م من أ ع ل ا ل ت ي ا ت ر و أ م ا ا ل ل ي ل ة فسنتخذ لنا مكانين ممتازين, <تصفيق> ممتازين. تذكر أ ن ك أ ن ت الذي ستدفع ثمن التذكرتين ها ه <تصفيق> ه نعم يا فريد أ ت ع ر ف أ ن ي حين ر أ ي ت ه م ا في ا ل أ س ب و ع الماضي وهما يلقيان شعر راسين العظيم اعتبرت إ ل ق ا ء ه م ا هذا خارجا على ا ل ط ب ي ع ة هل كنت تصور ت أ ن ا ل إ ل ق ا ء الطبيعي هو المطلوب في ا ل ت ر ا ج ي د ي ة كما هو الحال في الدراما أ و الكوميديا لا لا كلا يا محسن يجب أ ن يكون الصوت و ا ل ح ر ك ة في ا ل ت ر ا ج ي د ي ة كما هو الحال في ا ل أ و ب ر ا خاضعين قبل كل شيء ل ل أ و ض ا ع ا ل م ع ر و ف ة في فنون النحت والموسيقى و ا ل ع م ا ر ة والتصوير مسيو محسن مسيو محسن أ ه ل ا كلوتيل كيف حالك بخير والحمد لله أ ر ا ك مشغولا اليوم نعم معي هذا الشاعر الهارب الا تصرفه لكي نقوم بدورتنا في ق ا ع ة معروضات الفن الحديث هنا في اللوفه ن ا اليوم تلميذ وهذا الرجل أ س ت ا ذ ي و أ ن ا في ح ا ج ة إ ل ى دروسه اليوم هذا العجوز أ س ت ا ذ نعم نعم يا كلوتيلد <تصفيق> <تصفيق> <مسيو, محسن> <تصفيق> <تصفيق> مسيو محسن مسيو محسن مسيو محسن أ ه ل ا كلوتيلد كيف حالك بخير والحمد لله أ ر ا ك مشغولا اليوم <مسيو محسن> نعم معي هذا الشاعر الهارب لا تصرفه لكي نقوم بدورتنا في ق ا ع ة معروضات الفن الحديث هنا في اللوف أ ن ا اليوم تلميذ وهذا الرجل أ س ت ا ذ ي و أ ن ا في ح ا ج ة إ ل ى دروسه اليوم هذا العجوز أ س ت ا ذ نعم نعم يا كلوتيلد مع السلامه يا كلوتيلد هناك سوزي تنتظرك أ ن ا قادم هذا تمثال إ ذ ر و د ي ت كيف عرفت انه ليفوديت وهو تمثال بغير ر أ س ولا ذراعين ولا ساقين ولكنه جسد ا م ر أ ة ولا شيء اجمل من جسد ا ل م ر أ ة ه قد فهمت المعنى وحببكم انه م ب ي سلسلات اداعي المغربية ن ولا شك قد ر أ ى من تمثالها هذا ما ر أ ي ن ا ه كيف استطاع ذلك ا ل ن ح ا ت الاغريقي ان يجعل من هذا الجزء من جسد ا م ر أ ة جمالا ارتفع الى مكان ا ل ق د س ي ة نعم يا مسيو ي محسن لقد اراد بيير لويس ذلك ايضا بلا جدال فاشاد بجسد ا ل م ر أ ة ا ش ا د ة لم تفهم احيانا على الوجه الذي اراد لا أ ع ر ف كيف أ ش ك ر ك يا مسيو محسن على هذه ا ل د ع و ة ا ل ك ر ي م ة أ ت ش ك ر ن ي من أ ج ل فنجان من ا ل ق ه و ة رجل مثلي عجوز في الثمانين من ع م ر ي تعاف العين أ ن تراه و ا ل أ ذ ن أ ن ت س م ع ومع ذلك ف أ ن ت على ا ل أ ق ل تحتفي بي وتعيرني اذنا وعيه انا انا مدين لك بالفضل يا سيدي منذ التقينا في ق ه و ة الدوم واخذت تحدثني عن الفروق ا ل د ق ي ق ة بين ا ل م د ر س ة ا ل ا ي ط ا ل ي ة و ا ل م د ر س ة ا ل ف ل م ن ك ي ة في التصوير و و ومنذ ذلك الوقت وانت تكشف لي مفاتن الفن وفتحت بصري على جمال الفن التشكيلي من نحت و ع م ا ر ة وتصوير <تصوير> <تصوير> انها يا ابو صارت عجائز اين انا الان نيثر مني ايام الشباب؟ ايام الشباب الكبرى اخرجت الشعر مجموعة منذ نصف قرن هل تذكر لقد عرضت عليك هذه ا ل م ج م و ع ة في اللقاء الاول ب ق ه و ة الدوم نعم واين هي الان بعتها اخيرا بمبلغ زهيد كنت في ح ا ج ة اليه الا زلت تقيم في تلك الحجره اين اذهب بعض الاصدقاء يدفع عني ايجارها لقد كان لك فضل توجيهي في د ر ا س ة الفن يوم جئتني ب ا ل م ج م و ع ة ا ل ا ث ر ي ة ا ل ص غ ي ر ة عن العصور ا ل ح ج ر ي ة الاولى واخذت توضح لي المظاهر الاولى لفن ا ل ع م ا ر ة كان لابد ان ت ب د أ م ع ر ف ة الفن منذ ا ل ب د ا ي ة وكيف تطورت ا ل ن ز ع ة ا ل ف ن ي ة منذ الانسان الاول كما شاهدت ذلك في متحف التاريخ الطبيعي ودار الكتب كان لك الفضل الاول ان كنت رائدي وكنت انت تقوم بنفقات غذائي وعشائي وتبغي وشرابي انا اذكر يا محسن بهذه ا ل م ن ا س ب ة هل يمكن ان اطمع ف ي م ع و ن ة ص غ ي ر ة كنت أ ر ج و هذا ولكن ولكني في ا ل ح ق ي ق ة لا أ م ل ك شيئا وفي انتظار مدد ي أ ت ي ن ي من ا ل ق ا ه ر ة على كل حال لا أ م ل ك إ ل ا أ ن أ ش ك ر ك من كل قلبي ماذا يضايقك اليوم يا مسيو محسن لا شيء ليست هذه عادتك في الدخول علينا أ ص ب ح ت يا جيرمين اصبحت لا ادري من انا هاهاها ا ن م و س ي و محسن ليس هذا الذي اقصده يا ج ر م ي ن لعلك تذكرين ذلك الشعر ا الذي فتح عيني على الفنون واوقفني على اسرارها ومع ذلك رفضت اليوم ان امد له يد ا ل م س ا ع د ة وهو اشد ما يكون ح ا ج ة اليها اكان هذا منك خ ط أ نعم نعم لو كنت كريم النفس لالقيت لا على منكبيه الهزيلين م ع ط ف ي بغير تفكير ولا تدبير ولا تردد ولا تبرح ناظري هيئته ا ل ذ ل ي ل ة س ا ع ة انصرافه صاغرا مذعنا لحكم القدر وكانت اخر كلماته على كل حال لا املك الا ان اشكرك من كل قلبي هل تملك اصلاح الخطا أ ك ل كلا كلا فلا اعرف له مكانا لان الذين كانوا يدفعون عنه ايجار مسكنه ماتوا جميعا واحدا اثر الاخر ماذا يجديك الحصن على خ ط أ لا اصلاح له انا هكذا انا هكذا دائما اخطئ ا ل خ ط أ الذي لا اصلاح له وهذا من أ س ب ا ب شقائي في هذا العالم كان هذا الشاعر هو الذي أ ع ط ا ن ي مفاتيح الفن المدروس المنهجي وهذا جزاؤه مني س أ ص ن ع لك ف ن ج ا ن شاي و س ت ت ز و ق المربى التي صنعتها اليوم انها, إنها شيء جديد في ص ن ا ع ة الطهي لا تحاولي أ ن تخففي ت أ ث ي ر هذا العمل غير ا ل إ ن س ا ن ي الذي أ ق د م ت عليه وليس ذلك اول عمل من نوعه فقد اهملت من قبله مثل هاب الذي ازاح الستار قبل ذلك عن جمال ا ل آ د ا ب القديمه هو الذي تركك بعد ان تمكن منك داء المعرفه كما كنت تقول وانطلقت وحدك تلتهم كل شيء من قديم وحديث وقد فعلت مثل ذلك مع والده اندريه يوم كنت أ ق ط ن عندها وتذوقت ل أ و ل م ر ة غنائها ل ل أ و ب ر ا ت وكنت أ ن ت ز ع ه ا من المطبخ انتزاعا لتذهب إ ل ى البيانو بفوطتها تغني لي, لي المقطوعات ا ل ج م ي ل ة في كارميل فاوست إ ل ى أ ن عرفت ط ر ي ق دار ا ل أ و ب ر ا والوبرا أ كوميك ثم القاعات ا ل م و س ي ق ي ة وهل كانت تنتظر ثوابا على هذا طبعا لا ولكن و لا ك ن ل أ ق ل من ع ب ا ر ة شكر حتى هذه لم أ ق ل ه ا لها ولا لمس يهاب و أ م ا ذلك الشاعر المسكين الذي لم يجد ما يسد رمقه إ ذ ا كان ا ل خ ط أ لا يمكن إ ص ل ا ح ه فمن العبث إ ض ا ع ة الوقت في الحزن علي مسيو حس خفف عنك وتذوق ا ل م ر ب ة التي صنعتها اليوم ل أ ن أ ن د ر ي سيحضر غدا حقا هكذا بعث إ ل ي يقول لقد انقضت م د ة ط و ي ل ة دون أ ن تبعث إ ل ي برسائل فما هي آ خ ر ا ل أ خ ب ا ر إ ن ه ا أ س و ا ا ل أ خ ب ا ر يا أ ن د ر ي ه كيف هذا لفظ القدر كلمته إ ن ه لا يريد لي طريق القانون لقد رسبت في ثلاث درجات ثلاث درجات فقط أ ن ت الذي لم ترد النجاح يا محسن ان القدر لا يسيء إ ل ى أ ح د بل نحن نحن الذين نسيء الى انفسنا ثم نحمل القدر نتائج اخطائنا لا اريد لك ان تفهم اني تهاونت يا اندريه لقد كانت اجابتي م ر ض ي ة جدا في علم تاريخ المبادئ والمذاهب ا ل ا ق ت ص ا د ي ة وكذلك علم الاقتصاد السياسي وكذلك علم التشريع الصناعي ولم اهبط الا في علم واحد هو علم ا ل م ا ل ي ة ولماذا هذا العلم بالذات إ ن ه علم إ ج ر ا ء ا ت و أ ر ق ا م لا تستقر في ذاكرتي آ ه ل ل ذ ا ك ر ة أ ن د ر ي ما دامت ا ل ذ ا ك ر ة هي المعول عليها إ ل ى حد كبير في الامتحان فلا أ م ل لي أ م ا المطالعه المطالعه في ذاتها فما أ ي س ر ه ا وما أ م ت ع ه ا عندي و إ ن م ا الذي يخيفني هو الامتحان إ ن الامتحان هو ميزان تقدير ما استوعبه الطالب من دروسه أ ن ا لا أ ع ي ب نظام الامتحان يا أ ن د ر ي ه ولكني أ ع ي ب نظام ب ن ي ت الفكريه إ ن ه ا أ ع ذ ا ر تلتمسها لنفسك لتبرر شيئا لا تبرير له فلا أ ن ت يائس ولا أ ن ت صاخب ماذا أ م ل ك إ ل ا أ ن أ ت ق ب ل ا ل ص د م ة باسما ل أ ن ه ا لا تدل على شيء إ ل ا على قرب ا ل ك ا ر ث ة العظمى تركي اوروبا أ ت ر ا ه ا ع ن د ر ي ه ر ا د ة القدر حقا أ م إ ر ا د ت ي أ ن ا نحن الذين نضع أ ق د ا ر ن ا يا مسيو محسن كما يقول العلماء من أ د ب ا ع مذهب فرويد وقد قالوا إ ن ما نسميه القدر ليس إ ل ا إ ر ا د ت ن ا غير ا ل و ا ع ي ة سواء كانت تلك ا ر ا د ة القدر ام ارادتي فقد فشلت يا اندري على كل حال يجب الا تغلق نافذه الامل سيغادرنا مسيو ي محسن عائدا الى الشرق يا جيرميل حقا يا مسيو ي محسن نعم للاسف يا جيرميل ساسافر هذا المساء ب خ ط ا ر التاسع وغدا خمس وعشرين مايو تكون ا ل ب خ ر ة أ و ل بنت قد أ ق ل ع ت ح ا م ل ة جسدي أ م ا روحي فستبقى هنا ستبقى ه ن ا ه ا ئ م ة بين المتاحف المسارح المكتبات قاعات الموسيقى سنفتقدك كثيرا يا مسيو محسن فقد كنت لطيفا وديعا ر ق ي ق ا و ج ن و ب أ ل م تفتقده يا مسيو محسن وماذا أ م ل ك من أ م ر نفسي أ م ا م القدر الظافر لا أ م ل ك أ ك ث ر من الابتسام له وقلبي ي ت م ذ ق ولعل هدوئي راجع إ ل ى توقع هذه ا ل ك ا ر ث ة التي تعرفان أ ن ي طالما ترقبت ساعتها بذعر وفزع أ م ل الباقي على رسائلك أ ن ت يا ا ر ي على ا ل أ ق ل دعوني اعيش بينكم بقلبي وروحي لا تجعل الرسائل من طرف واحد هو أ ن د ر ي ليس هذا وقت ا ل م ش ا غ ب ة يا اندري لابد من تخفيف و ط أ ة هذه ا ل ل ح ظ ة يا جيرمين <تصفيق> و د ع ك م و د ع فيكم باريس باريس الفن ي والفكره مسيح محسن نعم نعم لم تحدثني عن موسيقى ا ل أ م س وكنت قد وعدتني بالحديث عنها <تعلي> فعلا تريدين تخفيف وطاه اللغو و د ا ع ا يا ج ر م ي د لا باس ف ل ق د سمعت ب ا ل أ م س تقديس الربيع وقد وجدت في هذا اللحن تعبيرا قويا لاتجاه جديد في الموسيقى واغراضها حاول يا مسيو ي محسن ان تقضي اجازاتك ا ل ص ي ف ي ة في باريس ونحن في انتظارك دائما انا وجرمان وجانو الصغير اكرر اكرر وداعي لكن لباريس لابد ان الاخ عرب نعم يا اخي من ابوظبي وانت انا ايضا عربي ولكن من مصر ما اجمل هذه ا ل م ص ا د ف ة على ظهر ا ل س ف ي ن ة ت ي ر و البندي في طريقها الى ا ل ا س ك ن د ر ي ة انا من اهل ا ل ا س ك ن د ر ي ة اهلا وسهلا اهلا وسهلا لعلك من ط ل ب ة العلم ام انك سائح كنت ادرس القانون في ج ا م ع ة م و ن ب ل ي بفرنسا كاننا زميلان كنت تدرس القانون في فرنسا أ ن ت ا ل آ خ ر كنت أ د ر س القانون ولكن في باريس و ا ل حصلت على اللسانس أ م انك لا تزال تدرس و أ ن ت في طريق قضاء اجازتك بين ا ل أ ه ل في مصر حصلت على اللسانس من ا ل ج ا م ع ة ا ل م ص ر ي ة لا أ ك ا د افهم كنت في باريس أ ع د للدكتوراه أ ن ت جدير بالاحترام إ ذ ا لاني لا ازال ب ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة ب ك ل ي ة الحقوق ب ج ا م ع ة م و م ب ي ل ي ا ح ت ر ا م نعم فاني اترقب يوم حصولي على مجرد الليسانس ثم بعد اعمل وكيل نيابه ثم بعد تنفتح امامي ابواب الترقي في سلك القضاء ف ا ل و ز ا ر ة ه ل ا يعجبك هذا القول في ر أ ي ي ان الليسانس يجب أ ن يكون م ر ح ل ة لما بعدها من تطلع إ ل ى آ ف ا ق ا ل م ع ر ف ة ا ل إ ن س ا ن ي ة الفسيحه لا ط ا ق ة لي ل أ ك ث ر من اللسانس لك ما تشاء ف ا ل م س أ ل ة لا ت ع د أ ن تكون وجهات نظر قد تتفق وقد تختلف أ و ه إ ن ن ا لم نتعرف على بعضنا أ ن ا انا محسن أ ل ا يكفي هذا أ يكفي و أ ن ا سليمان حسنا ماذا اعجبك في فرنسا يا سليمان لم اشهد من فرنسا غير مونبولي ه والذي له الحق في الكلام لهو الذي عاش في عاصمتها ع ا ص م ة النور والجمال ان ما احدثك عنه يا سليمان شيء يمكن ان تقراه في الصحف و ا ل ب ج ل ا ت والكتب او النشرات السياحيه ولابد انك ق ر أ ت من ذلك الشيء الكثير ولكن ا ل م ع ر ف ة باحوال فرنسا ع ا م ة وباريس خ ا ص ة شيء والاندماج في مثل هذه ا ل ح ي ا ة شيء اخر ه ذ ا صحيح وفي نيتي في العام القادم بعد ان اتم د ر ا س ة ا ل ق ا ن و ن ي ة ان ازور باريس عندئذ لن تحسب الايام التي تقضيها في باريس جزءا من عمرك بل ستعده ه ب ة س م ا و ي ة ما هي اهم معالم باريس هذا يتوقف على نوع اهتماماتك يا سليمان اهتماماتي ا ل ث ق ا ف ي ة يا استاذ محسن ان المطلوب ة ل ل ث ق ا ف ة ليس مجرد ا ل م ع ر ف ة بل الاحساس والتذوق والتغذي بمختلف الفنون ما ق ي م ة الكلام عن بيتهوفن اذا كانت اعماله لا تهزك هزا وما معنى الحديث في رافائيل او ادينيز اذا كانت صورهم لا تعمر رؤوسنا ليل نهار وتحدث الوانهم واصباغهم في نفوسنا الاحداث وهل هذا كله في باريس في متاحف باريس وفي مسارحها وفي حدائقها في مكاتبها في قاعاتها ا ل م و س ي ق ي ة في دار ا ل ا ب ر ة ا ل ش ه ي ر ة بشرط ان تدخلها وانت متفتح العقل منتبه الذهن منشرح الصدر لقد حببت الي باريس يا س ت ا ذ محسن وساعمل بنصيحتك ان شاء الله ولكن وقد عدت من باريس ماذا تعتزم عمله الاشتقال بالقانون طبعا ولماذا طبعا لان الذي يدرس القانون انما يؤهل نفسه للعمل في مجال القانون والذي يدرس الادب يؤهل نفسه للعمل في مجال الادب والذي يدرس الطب يؤهل نفسه لكي يكون طبيبا وهكذا ش أ ن ا ل ه ن د س ة والكيمياء و ا ل ف ل س ف ة أ ل ي س بين ا ل أ ط ب ا ء ادباء وشعراء أ ل ي س بين رجال القانون ادباء وفنانون بل وممثلون بلى ولكن لكل من هؤلاء اهتمامه ا ل أ و ل الذي يكسب به عيشه وما بعد ذلك يدخل في باب ا ل ه و ا ي ة حتى وان اخذت شكل الاحتراف فهي ث ا ن و ي ة ا ل ا ه م ي ة فماذا سيكون اهتمامك الاول لا اكتمك ا ل ح ق ي ق ة يا سليمان وهي ان ر أ ي ي لم يستقر بعد على ما سيكون موضع اهتمامي الاول الذي اكسب به العيش كما تقول رغم وضوح الطريق رغم وضوح الطريق يا اخي ليتك تزورني في بيت ب ا ل ا س ك ن د ر ي ة لنتحدث قليلا ً سواء قبل ذهابك إ ل ى أ ب و ظبي أ و بعد ذهابك إ ل ي ه ا سيسرني هذا كثيرا ً إ ذ ا إ ل ي ك هذا العنوان و أ ن ا أ ن ت ظ ر ك عزيزي أ ن ظ ر ي هانذا أ س ر ع في الرد عليك من ا ل ا س ك ن د ر ي ة راجيا أ ن تصلك خلال ا ل شهر ا ل ر ا ح ة كما ت ق وكل ل و أ م ل ي أ ن يجيئني منك ر س ا ل ة ع ا ج ل ة ش ا ف ي ة تربو صفحاتها على العشر ف إ ن أ و ل ما يعنيني م ع ر ف ة حين استلام رسائلك هو وزنها وحجمها غير حافل بما تحويه من كلام ف أ ن ا في ح ا ج ة كما ترى إ ل ى مجرد ثرثرتك عفا الله عن مسيو ي محسن <تصفيق> أ ي ر ى أ ن كلامي ثرثره وليس في ح ا ج ة إ ل ى أ ك ث ر من مجرد ثرثرتي وماذا يعني الوصف يا اندري لا تلتزم ب ح ر ف ي ة الكلام المهم أ ن ه صادق في عاطفتي و أ ن ه في ح ا ج ة إ ل ى كلامك يكفي مثل هذا الاهتمام إ ن ه يحوي بين س ط و ر ه معنى الارتباط وما أ ج م ل من الارتباط ا ل إ ن س ا ن ي استمري في ا ل ق ر ا ء ة ماذا يقول أ م ا أ ن ت فما أ ظ ن ك في ح ا ج ة إ ل ى أ خ ب ا ر ي ل أ ن ه ا ر ا ك د ة كالماء الراكد、مم. ولو بدا تغيير قليل في مجراها لبادرت ب ا خ ت ا ر ك كل ما عندي هو أ ن ي اعيش في جو فكري أ ص د ق ا ء الكتب أ م ا ا ل أ ص د ق ا ء من الناس فما أ ظ ن ه م قد تكونوا بعد بل ويغلب على ظني أ ن ه م لن يتكونوا و أ ص د ق ا ء الماضي أ ص ب ح و ا لا يصلحون اليوم لي <تصفيق> آه آه ا ر أ ي ت نحن الذين نصلح ل ل ص د ا ق ة فهو يراسلنا ويتحدث إ ل ي ن ا آه جرماني استمري استمري حسن فحديثهم ونكاتهم و ط ر ي ق ة قتلهم للوقت مما يضطرني إ ل ى البعد عنهم و إ ن شئت وصفا دقيقا لحالي فهو يتلخص في ك ل م ة و ا ح د ة ا ل و ح د ة ا ل و ح د ة في أ ك م ل و أ ق ص ى م ع ا ن ي ه مسكين مسيو محسن أ ك م ل ي اكملي يا جرمان أ خ امضي اليوم في ا ل ق ر ا ء ة ف إ ذ ا جاء الغروب خرجت إ ل ى كازينو سان ستيفانو ل أ س م ع القليل من الموسيقى التي يعزفونها هناك وحتى في هذا المكان الصاخب باللهين أ ح ر ص على وحدتي ف أ ن ز و ي خلف عمود قرب ا ل أ و ر ك س ت ر ا متحاشيا نظرات من أ ع ر ف حتى لاكلف لا أ نفسي عبء ا ل ت ح ي ة وهل تتصور أ ن تكون حالي غير ذلك انظري سيظل كذلك طول حياتي ليس له ند في ا ل م ع ر ف ة والتذوق الفني حتى يمكن أ ن يجري بينهما حوار معقول مقبول إ ن ه ي ت أ ل م بسبب الخبر الذي أ ر س ل ن ا ه إ ل ي ه عن حريق ا ل ق ا ع ة ا ل م و س ي ق ي ة في م د ي ن ة ليل و م ث ل ا ل ذ ي لم ي ت أ ل م لهذا الخبر أ ك م ل ي أ ك م ل ي يا جرمان حبذا لو استطيع تحطيم هذا ا ل أ م ل في ا ل و ظ ي ف ة التي س أ ش غ ل ه ا في ا ل ق ط ا ع ل أ ه ي م على وجهي في بلاد ا ل أ ر ض لا تحدني غ ا ي ة ولا يوقفني غرض أ ل م أ ق ل لك إ ن ه شخص بوهيمي لا يرجى له صلاح أ ش ع ر ي اني لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ك ت ب إ ل ي ك أ ك ث ر من ذلك وحرصي على ميعاد قيام البريد يدفعني إ ل ى ختم هذه ا ل ر س ا ل ة عاجلا وبذلك تصلك مني ك ل م ة على كل حال أ ر ي د أ ن أ ك ت ب إ ل ى جيرمان ف أ ن ا شديد الشوق إ ل ي ه ا و إ ل ى الصغير جنو استعدي انت ج ي ر م ا أ ن وجنو فنحن ذاهبون إ ل ى مسرح ا ل أ د ي و ن ا ل ل ي ل ة ولماذا الاديون بالذات اه انه المسرح الذي تعودنا الذهاب إ ل ي ه أ ن ا وهو ان كل ل ح ظ ة قضيناها معا أ ن ا ومحسن تستعدها ذاكرتي و ك أ ن ه ا ظهر كل ل ح ظ ة فيها م ع ر ف ة ج د ي د ة فيها إ ح س ا س بالوجود و م س ا ه م ة في الجهد ا ل إ ن س ا ن ي العام و أ ن ا أ ل ح عليه بالرسائل ليرد علي ردودا أ ع ي ش فيها وقتا غاليا الفنان ك ا ل ز ه ر ة تنشر عبقها حتى بعد أ ن تختفي يظل أ ر ي ج ه ا معلقا في الجو يهجج النفوس ويريح القلوب ومسيو محسن فنان أ ص ي ل عزيزي محسن لقد سرنا أ ن ك على وشك أ ن تكون قاضيا تحكم بين الناس وكنا نرجو أ ن يزيل هذا ا ل أ م ل كل ما بنفسك من قلق إ ل ا أ ن ه بدا لي أ ن ك تجد م ت ع ة في الظهور بمظهر المعذب والغريب في وطنه وما إ ل ى كل هذه الخرافات استقر يا صديقي محسن وهناك كثيرون في كل مكان من يتمنون أ ن يصبحوا قضاه جرمان بخير وتهديك تحياتها وكذلك ابننا الصغير جانو أ ك ث ر من رسائلك إ ل ي ن ا فهي امتداد لماض سعيد نكن له في نفوسنا إ ع ز ا ز ا خاصا تحياتنا جميعا لك و أ ط ي ب تمنياتنا المخلص أ ن د ر ي <تصفيق> أ ل م أ ق ل لك إ ن مصيرك إ ل ى الجنون أ ت ض ح ك وحدك يا محسن هذا هو عيبك يا فريد تتعجل دائما في حكمك من أ ي ن لك أ م ي أ ض ح ك وحدي لا أ ر ى معك أ ح د ا إ ل ا إ ن كان معك نفر من الجن أ و حوريات وادي عبقر اللواتي كن ا يحين لقيس بن م ل و ح بالشعر ليس شيء مما ذكرتها فريد مم. لعله إ ذ ن الشيطان في أ و ب ر ا فاوست ولا هذا أ ي ض ا إ ذ ن ماذا <تصفيق>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 مم. لعله إ ذ ن الشيطان في أ و ب ر ا فاوست ولا هذا أ ي ض ا إ ذ ن ماذا、مم. مع ا ن د ر ي لست أ ر ى أ ن د ر ي ه هذا لقد أ ر س ل لي خطابا خطاب ط ا ل ل ه إ ن ك لفي ضلالك القديم <تصفيق> لو عرفت بماذا ينصحني أ ن د ر ي ه في هذا الخطاب لوجدت أ ن ه يؤيدك فيما تحاول اقناعي به من دخول سلك القضاء مع اني لا اعرف اندري هذا فاني احترمه ان كانت هذه هي نصيحته اندري عامل فرنسي يحاول ان يرفع نفسه عن المكان الذي وضعته فيه ظروفه وبيئته ومحاولته بالوسائل ا ل ش ر ي ف ة بالكفاح والنضال والتسلح ب ا ل م ع ر ف ة وهو الى جانب ذلك زوج مثالي ووالد بار رغم انه لا يزال شابا على خلق كريم يا فريد الاخلاق هي قطب الرحى في كل مجتمع فان حسنت صلح المجتمع وان فسدت اختل المجتمع خذ خذ و ا ق ر أ كن قاضيا كن و ك ي ل ن ي ا ب ة كن تاجرا كن مزارعا المهم أ ن تكتسب ل ق م ة العيش وافعل بعد ذلك ما تشاء إ ن ه قول سليم يا محسن ولكن في أ ي م ه ن ة خلقها الله لن أ ك و ن سوى شيء واحد ومعنى ذلك أ ن ي سوف أ ك و ن وكيلا يابا أ و تاجرا او مزارعا على طريقتي وهنا ا ل م ص ي ب ة و ا ل ف ض ي ح ة ان لي منطقا يا فريد يشط بي احيانا عما اعتاده الناس فاذا انا في واد والناس في واد اخر يظرون الي ويقولون ابله فطن ابله فطن لا اذكر ان الناس حكمت علي غير هذين الحكمين المتناقضين ففريق ومنه والدي يقول ابله وفريق ومنه والدتي تقول فطن ولم اسمع طول حياتي حكما وسطا بين هذا وذاك على ان هذا كله لا يهمني ولا ينبغي ان يهمك يا فريد ف إ ن مستقبلي ا ل آ ن شيء غامض مع أ ن ي دنوت من الثلاثين و أ ن ا لا أ ز ا ل أ ق ر ب على ا ل أ ر ض و أ ع ي ش فيها ب ا ل م ص ا د ف ة هكذا أ ع ي ش بغير مصير حياتي فيها يخيل إ ل ي هي في يد ا ل م ص ا د ف ة لماذا لا تهبط على أ ر ض الواقع يا محسن بدلا من التحليق هكذا في سماوات الخيال الواقع والخيال الواقع والخيال أ م ر ا ن اعتباريان كما تعلم والحقائق ن س ب ي ة فقد يكون الحق حقا ب ق و ة من يدافع عنه وهو باطل ان هزم ولعلك و أ ن ت قاض توافقني على هذا هذه ن ظ ر ة الفنان يا محسن بل ق ض ي ة م ن ط ق ي ة ك ا م ل ة ا ل أ ط ر ا ف محبوكه ن حياتي م ف ك ك ة ك ا ل ق ص ة ا ل م ف ك ك ة أ و كالهيكل المزعزع ا ل أ ر ك ا ن إ ن صح ما تقوله فهو من صنعك انا أ ن ا الذي لا يحب في الفن غير ق و ة البناء وما يتبعه من ق و ة التركيز وهذا هو سر عنايتي بالحوار التمثيلي في ا ل أ د ب نعم ذلك ما أ س م ي ه ب ع ا ط ف ة ا ل ه ن د س ة ا ل ب ن ا ئ ي ة هذا ا ل إ ح س ا س الهندسي الذي من نتائجه الحساب ووضع الكلام ب م خ د ا ر والاعتماد على الخطوط الكبرى التي تحدث ا ل ت أ ث ي ر تريد أ ن تقول انك مهندس نعم نعم أ ن ا مهندس أ د ب ي هذا كل شيء أ ن ا من ذلك الطراز الذي يشيد معبدا عاريا أ ع م د ة ض خ م ة م ت ن ا س ق ة ولا شيء غير ذلك ما أ ش د حاجتي إ ل ى ح ي ا ة ق ا ئ م ة على أ ع م د ة ر ا س خ ة كالمعبد الضخم الجميل المعبد يتصاعد منه بخور ا ل إ ي م ا ن يا محسن و أ ر ا ك أ ر ا ك في شك وقلق لهذا لهذا أ ت أ ل م أ ل م ا لا ي ت أ ل م ه أ ح د إ ذ لا يظهر على وجهي شيء غير هدوء الرضا هنالك د و د ة د ا ئ م ة الوخز د ا ئ ب ة النخر في قلب هادئ المظهر رائع المنظر كالكمثر ا ل ذ ه ب ي ة هناك قلوب يسكنها ا ل أ ل م ك أ ن ه ع ب ا د ة هون عليك يا محسن هون عليك حين تلتحق بالعمل لن تجد وقتا لمثل هذه ا ل أ ف ك ا ر ا ل ح ا ر ق ة ستشغل وقتك كله بالعمل وستندمج فيه ارجو ذلك فريد ف إ ن الانتاج الفكري لايرتبط إ ل ى حد ما ب ط ر ي ق ة عيش الكاتب ويتلون أ ح ي ا ن ا بلون حياته اليوم هذه ظ ا ه ر ة ع ج ي ب ة يا سوزي كل يوم أ ح د تذهبين إ ل ى متحف اللوفر ب ص ح ب ة كلوتيلد ما سر هذا الاهتمام المفاجئ بالفن و أ ن ت التي لم تجتذب نظرك ص و ر ة ولا تمثال وماذا يديرك في هذا يا هنري لماذا لا نذهب إ ل ى الرحلات ا ل خ ل و ي ة لماذا لا نتناول عشاءنا في مطعم عام ثم نذهب إ ل ى المسرح أ ل ي س المسرح جماع الفنون كما يقولون كنت تعلم يا هنري ت ب ا ع ي قبل الزواج منك لا أ ح ب أ ن أ ق ي م على طعام واحد ولا أ ح ت ف ظ بثوب أ و حذاء واحد و إ ن ي أ ح ب التغيير و إ ن شئت أ ن تصحبني إ ل ى متحف اللوفر تعال معنا تهذب مشاعرك وتوسع آ ف ا ق معرفتك إ ن يوما ينقضي دون ز ي ا د ة م ع ر ف ة لهو يوم ضائع من ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن و ف ل س ف ة أ ي ض ا وكل شيء يا هنري إ ن غيري ي ق د و ن يوم ا ل أ ح د كله بين قاعات متحف اللوفر الذي يباح دخوله مجانا للجماهير و أ ن ا لا أ ق ض ي فيه أ ك ث ر من ساعات ق ل ي ل ة ومع كلوتلد ي ل أ ن ك لا تريد س أ ن ت ظ ر ك م ا في ق ه و ة الدوم إ ذ ا ت أ خ ر بنا الوقت في استطاعتك أ ن تعود إ ل ى البيت وسنلحق بك هناك قبل أ ن تذهب كلوتلد ي إ ل ى بيتي أ ل م يعد يجيء إ ل ى هنا أ ب د ا لقد انقضت ع د ة أ ش ه ر ولم أ ر ه م ر ة و ا ح د ة مع انتظام ترددي على هذا المتحف لم أ د ر ك كم هو نبيل وكم هو شاه إ ل ا بعد ذلك الوداع المرير الذي تركته يتكلم ويتكلم و أ ن ا لا أ ر د عليه كنت غ ا ي ة في النزاله و ا ل خ س ة بعد كل ما أ ظ ه ر ه نحو من كرم و أ ر ي ح ي ا ت ي خ م س ة عشر يوما ً كامل لقد حبب إ ل ي الفن و أ ع ط ا ن ي بعض مفاتيحه و أ س ت ط ي ع ا ل آ ن أ ن أ ت ر ج م لك هذه ا ل أ ل و ا ن والخطوط كان د ا ئ ر ة معارف ف ن ي ة لا ينضب لها معي ولكن أ ي ن هو لا أ د ر ي صدقيني لكن بودي أ ن أ ر ا ه ل أ ع ت ذ ر له عن ذلك الموقف السخيف الذي وقفته منه لقد أ خ ط أ ت في الحكم عليه ظننته رجلا ك ب ق ي ة الرجال الذين تعاملهم النساء ب أ س ا ل ي ب يتوارثنها ويتواصين بها ف إ ذ ا هو فنان كريم النفس يرفع نفسه فوق مساوئ الظنون انه دائما يحل لا جدوى من هذا القول يا سوزي ف أ ن ت م ت ز و ج ة إ ن علاقتي بمحسن ليست ع ل ا ق ة ا م ر أ ة برجل يا كلوتيل إ ن م ا هي ع ل ا ق ة ت ل م ي ذ ة ب أ س ت ا ذ ع ل ا ق ة روح بروح آ خ ر أ ك ث ر ش ف ا ف ي ة خذيني معك دائما إ ل ى هنا إ ل ى محراب الفن هذا أ س ط ر و ح في روحه ونفسه لعلي اسمو انا ا ل أ خ ر ى س أ د ر س الفن تدرسين الفن ولم لا لازلت في سن ط ل ب ة العلم والفن هكذا ا ل ق د و ة نعم ماذا تقولين حين يصل فرد إ ل ى أ ن يكون ق د و ة يصبح ت أ ث ي ر ه أ ك ث ر من ت أ ث ي ر أ ي ناصح و أ ي مدرس و أ ي و ا ع د مسيو هاي متى عدت ياساشا عدت صباحا ل ي و م وقد ذهبت ر أ س ا إ ل ى شارع بليور ولكني لم أ ج د هناك وقالت ص ا ح ب ة البيت أ ن ه غادر مسكنه أ ل ا تعرف أ ي ن يمكن أ ن أ ج د ه كلا ياساشا ولكن أ ل م تفترقا انا أ ف ت ر ق عن مسيو ي محسن كيف تسمح لنفسك أ ن تتصور جواز هذا والله أ ن ا لم أ س م ح لنفسي بجواز هذا ياساشا بل قلت له إ ن ه مخطئ حين يفترض مثل هذا الافتراض إ ن قولك هذا يزيد إ ص ر ا ر ي على لقائه ابحثي عنه و إ ن وجدته أ ب ل غ ي ن ي ف إ ن ي في غ ا ي ة الشوق إ ل ي ه إ ل ى أ ي ن لا أ ر ي د أ ن أ ض ي ع وقتي ا مس يهاب أ ن ا ذ ا ه ب ة للبحث عنه إ ي ه لقد نفذ ما وعد به من أ ن ه سيترك المسكن قبل عودتها و ا ل م س ك ي ن ة لا تدري لنعد ا الى ما كنا فيه من حديث ماذا كنا نقول عزيزتي ج ر م ا ن اعتذر لك فاني لن استطيع الحضور الى باريس في ع ط ل ة ن ه ا ي ة هذا الاسبوع فان المصنع سيقيم حفلا موسيقيا رائعا ب م ن ا س ب ة ن ه ا ي ة ا ل س ن ة ا ل ح ا ل ي ة ولما اتضح من ان المصنع حقق ارباحا ك ب ي ر ة هذا العام لم يسبق ان حققها في سنوات س ا ب ق ة فيقال ان ا د ا ر ة المصنع سوف تعلن في الحفل نبا يرضي بل يسعد كل العمال لا تقلقي يا ج ر م ا ن فانا صحتي ج ي د ة رغم اني اقضي وقت فراغي كله في ا ل ق ر ا ء ة والاطلاع اذ سرت الي عدوى مسي ي محسن و أ ص ب ح ت أ ق ر أ ب ش ر ا ه ة كل ما تصل إ ل ي ه يدي من كتب و خ ا ص ة في دنيا الاقتصاد على أ ن ي لا أ ه م ل الكتب التي تعالج الموسيقى و أ ل و ا ن الفنون جميعا <تصفيق> أ ن د ر ي لقد أ ن ج ز ت ما وعدت يا سليمان وكنت أ ظ ن ك ولعلي ظلمتك في هذا الظن ستنسى الوعد لا أ س ت ط ي ع أ ن أ ن س ى يا أ س ت ا ذ محسن ولقد اردت ان اراك وانا في طريق عودتي الى فرنسا الى مونبليه هل انت عائد الى فرنسا الان لا يزال هناك وقت طويل على بدء العام الدراسي هذا صحيح ولكن لما كنت قد حببت الي باريس فاني ساذهب اليها قبل ا ن ت ظ ا م في ا ل د ر ا س ة بمونبليه اياك ان تلهيك ملاهيها عن معابد الفن فيها وانت شاب قليل ا ل خ ب ر ة في ا ل ح ي ا ة ومثلك يسهل انزلاق ما لم يكن قوي ا ل إ ر ا د ة شديد التصميم والحل لا تخاف فاني مؤمن بالله معتصم به نعم يا سليمان ا ل إ ي م ا ن خير حافظ للمرء من الوقوع في الزلل وفي كل عصر وفي كل يوم وفي كل مكان ا م ر أ ة عزيز تحاول اقتناص يوسف تحاول اقتناصه ل إ ي ق ا ع ه في ا ل خ ط ي ئ ة على نحو ما فعلت ا م ر أ ة عزيز مصر بسيدنا يوسف عليه السلام لولا ان ر أ ى برهان ربه لقد مررت ب ا ل ت ج ر ب ة ث ل ا ث ة اعوام في مومبيلي ونجحت ولم اقع في سوء قط هذا امر يستوجب ان تحمد الله ولكن الذي ارجو ان اوجه اليه نظرك هو ان لباريس اكثر من واجهه لها و ا ج ه ة ا ل س ي ا ح ة لا يرى السائحون غيرها وهي و ا ج ه ة المناظر ا ل ط ب ي ع ي ة ا ل س ا ح ر ة سواء كان ذلك نهارا او ليلا ولها معالمها ذات ا ل ش ه ر ة ا ل ع ا ل م ي ة مثل برج ايفيل وقصر فرساي و م ج م و ع ة القصور الاخرى ا ل س ا ح ر ة ونهر السين و ج ص و ر ه انك تتحدث حديث خبير بشؤون ا ل س ي ا ح ة يا استاذ محسن ان فضول السائح كفضول الفنان يدفعه الى البحث والاستقصاء وكنت عند هبوط باريس في اول الامر سائحا ا م ل أ عيني بمعالمها ومناظرها ا ل س ا ح ر ة قلت يا استاذ محسن ان لها اكثر من و ا ج ه ة ثم ذكرت منها و ا ج ه ة ا ل س ي ا ح ة نعم وهناك باريس العلم باريس الفن باريس الجمال إ ن ه ا ع ا ص م ة الجمال قل لي إ ذ ن ما هي ق ص ة ساشا أ ل ا تزالين تذكرين نعم وما دامت لها ق ص ة مع محسن فهذا أ م ر يثير اهتمامي ل أ ن ي أ ع ر ف عن محسن أ ن ه لم تعد له قصص مع النساء بعد قصته مع سوزي ساشا ف ت ا ة أ ل م ا ن ي ة كان أ ب و ه ا من كبار رجال الاقتصاد والمال ثم ذهبت الحرب بريحه و ق ت ل ت وشتتت شمل أ س ر ت ه حتى لم يعد أ ح د منهم يعرف شيئا عن مصير ا ل آ خ ر وقتلت فيهم أ ي إ ر ا د ة أ و ر غ ب ة في السعاده كان هذا ش أ ن كثير من ا ل أ س ر ا ل أ ل م ا ن ي ة في الحرب ا ل م ا ض ي ة والحرب غول شديد لا يرحم و ا س ت ط ع ت ا ل ف ت ا ة أ ن تجد عملا في إ ح د ى وكالات ا ل س ي ا ح ة ل أ ن ه ا تجيد ع د ة لغات وكانت ر ا ض ي ة حتى خطبها رجل اسباني و غ ض ر بها وجعلها تترك عملها استعدادا للزواج ولكنه خلا بها وهرب الى موطنه اسبانيا وانهارت ا ل م س ك ي ن ة ولكن انقذها محسن كفل ك ف لها الغذاء والايواء وظل بها حتى اثار فيها الطموح ل ل م ع ر ف ة وانت تعرفين كنز الكتب الذي عنده وعملت على المسرح وليس لها من المؤهلات ا ل ف ن ي ة سوى جسدها الجميل كانت تافهه ة ا اندري、لا. الا تلاحظ ان ك ل م ة تافه و ك ل م ة تافهه قد كثر ترددها على لسانك هذه الايام نعم الاحظ ذلك ولا ح ي ل ة لي فيه المهم ان محسن نفر من تفاهتها فلما عادت من رحلتها ا ل ف ن ي ة بحثت عن ولم ت ج د وذكرت كل ما كان يقوله لها وقررت ترك العمل الذي ليست لديها المؤهلات ا ل ف ن ي ة له <تصفيق> ولقد حدثني مس يهاب عنها فقال إ ن ه ا استعادت عملها في ا ل و ك ا ل ة ا ل س ي ا ح ي ة و إ ن ه ا فعلت ما فعلته أ ن ا و أ ق ب ل ت على الاطلاع و ا ل م ع ر ف ة أ ت د ر ي ن ب أ ي أ م ل تفعل ذلك لا أ د ر ي طبعا بامل ان يعود محسن الى فرنسا ليرى التغيير الكبير الذي ط ر أ عليها والايمان بالنفس الذي اكتسبته م ر ولن يجعلها تتسلسل الى الزبني وتعتبرها حادثا طارئا عابرا لا يترك وراءه اثر وهل سيعود محسن الى فرنسا يا ا ن د ر ي هذا امر لا اعرف فانا اعلم ظروفه ا ل ن ف س ي ة انه حقا يضيق بناس يعاشرهم الان ويصفهم ب أ ن ه م سخفاء وجهلاء وهو ا ل آ ن بين أ م ر ي ن إ م ا أ ن يعتزلهم كما اعتزل الناس جميعا هنا وفي ذلك يعاني و ح د ة م ر ة و ع ز ل ة ق ا س ي ة و إ م ا أ ن يهبط إ ل ى مستواهم فلا يتحدث إ ل ا في التافه من ا ل أ م و ر ماذا ت ق ر أ ا ل آ ن يا محسن أ ق ر أ أ ع م ا ل الكتاب ا ل إ ن ج ل ي ز وتركت ا ل أ د ب الفرنسي <تصفيق> لا يمكن أ ن أ ت ر ك ا ل أ د ب الفرنسي يا فريد ولكني أ ت ز و د بشيء من م ط ا ل ع ا ت في ا ل أ د ب ا ل إ ن ج ل ي ز ي وبين يدي ا ل آ ن م ج م و ع ة ما كتبه أ و س ك ا ر وايلد وانه لكاتب عجيب يا فريد أ ج ل حسب مثله أ ن يقول للقلم أ ك ت ب دون قياد من العقل والتفكير كما يخي الفارس للجواد العنان حقا إ ن ه م من الكتاب الذين لهم م ي ز ة ع ج ي ب ة و م و ه ب ة ف ر ي د ة هؤلاء ق ل ة يا محسن و أ م ث ا ل ه م لا يتعبون أ ن ف س ه م في اختيار موضوع أ و ق ض ي ة يعالجونها ل أ ن عندهم ا ل ق د ر ة أ ن يجعلوا من مجرد الكلام المرسل إ ر س ا ل ا أ ش ي ا ء ع ا ل ي ة ا ل ق ي م ة و ذلك أ ن الروح عندهم وحدها هي كل الفن و ا ل أ د ب و أ ن سر قوتهم في تلك ا ل س ج ي ة ا ل ف ن ي ة و ا ل ف ط ر ة ا ل خ ص ب ة إ ن هذا القول ينطبق ب ص و ر ة أ ك ث ر وضوحا على جورج بيرناردشو لا تقتصر مسرحياته على م ع ا ل ج ة الطبائع والمواقف ا ل إ ن س ا ن ي ة ا ل ع ا م ة كما هو الحال في مسرحيات شكسبير بل إ ن ه ليتناول القضايا ا ل ف ك ر ي ة التي تشغل عصره وهي قضايا جافه مكانها الكتب والمقالات ومع ذلك فهو يجعلها أ ع م ا ل ا ف ن ي ة ر ا ئ ع ة مثل م س ر ح ي ة ا ل أ س ل ح ة والرجل إ ن ه مدهش ما دمت قد أ ق ب ل ت على ق ر ا ء ة ا ل أ د ب ا ل إ ن ج ل ي ز ي ف إ ن ي س أ ع ي ر ك بعض كتب التي ب ا ل ل غ ة ا ل إ ن ج ل ي ز ي ة أ ر ي د ما كتبه ويليام ه ا ز ل د في النقد وما كتبه راسكين في النقد الفني وفي تاريخ الفن إ ن كان لديك شيء من ذلك كلها كلها عندي وعندي الكثير مما لم تذكره مثل م ج م و ع ة توماس هاردي الذي يعتبر خير من كتب عن القدر وتصرفه ب ا ل إ ن س ا ن يبدو أ ن ه لا بد لي من ق ر ا ء ة آ ث ا ر هؤلاء الكتاب الذين كانت أ ق ل ا م ه م تنساب على الورق س ي ا ب ا ومثل هؤلاء لا ينبغي أ ن نطلب منهم أ ن يكتبوا في مواضيع م ح د د ة إ ن م ا ينبغي أ ن ننتظر فقط كل ما يخرج من مواد أ ق ل ا م ه م كما ننتظر العسل من النحل دون أ ن نخبره أ ن في عمله شفاء للناس <تصفيق> أ ل س ت ت د ع و ن ا ل ل ي ل ة إ ل ى الى عشاء مثلا عشاء ها <تصفيق> ها <تصفيق> عندما يصلني و خطاب التعيين أ ج ع ل ه ا م ن ا س ب ة س ع ي د ة لدعوتك إ ل ى مثل هذا العمل الجنوني <تصفيق> أ ي عمل جنوني ان أ ت ع و ك إ ل ى طعام عشاء يا فريد و أ ن ت تعلم أ ن ا ل ع د ا و ة ش د ي د ة بينك وبين الطعام ف أ ن ت لا ت أ ك ل كما ي أ ك ل الناس بل تفترس الطعام افتراسك <تصفيق> <تصفيق> إ ذ ن ف أ ن ت تراقبني و أ ن ا أ ت ن ا و ل طعامي والله يا فريد لو كانت مراقبتك و أ ن ت ت أ ك ل تتكلف مالا لدفعته بكل رضا ا ل أ ن ه لها أ ن م ت ع ة أ ن يرى ا ل إ ن س ا ن أ س ل ا ف ه ا ل أ و ل ي ن في عصر ما قبل التاريخ وهم يفترسون ضحاياهم بالصيد هكذا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هكذا ماذا تريد مني أ ن أ ف ع ل أ ض ع الصحن أ م ا م ي و أ ت أ م ل أ و أ ق و ل فيه ق ص ي د ة من الشعر أ و أ ر س م له ل و ح ة ر ا ئ ع ة تعلق بمتحف اللوفر الذي استولى على فؤادك أ م لعلك تريد مني أ ن أ ص و غ ه لحنا سماويا يهز القلوب <تصفيق> معاذ الله يا رجل زاد الله من ق و ة شهيتك ولكن بشرط الا يكون ذلك على حسابي <تصفيق> الذي لم يولد بعد ف أ ن ا كما تعلم لا أ ز ا ل أ ع ي ش بما أ ح ص ل عليه من أ ب ي رغم أ ن ي قاربت الثلاثين من العمر قل لي بربك أ ل ي س ت م ه ز ل ة صبرا يا محسن صبرا ستزدل الستار على هذه ا ل م ه ز ل ة قريبا بعد أ ن يزدل الستار عليها أ س ت ط ي ع أ ن أ د ع و ك لتناول طعام العشاء بعد أ ن أ س ل م أ م ر ي لله و أ ن ط ق بالشهادتين <تصفيق> <تصفيق> لولا خفه ظلك يا محسن لما غفرت لك عيوبك الاخرى وهي كثيره استاذن لا تنسى الكتب يا فريد انا لا انسى بل أ ن ت الذي تدعي النسيان عندما يكون في نيتك أ ن لا تفي بوعد عزيزي أ ن د ر ي إ ن ا ل أ د ب لا ينافي ح ي ا ة المصنع ل أ ن ا ل أ د ب هو ا ل ح ي ا ة أ و التعبير عن ا ل ح ي ا ة إ ن ا ل ح ي ا ة كلها التي تحوي في جوفها المصنع وغير المصنع و أ ن ت صاحب ذوق وفهم اياك أ ن تشك في ذلك و م ر ة أ خ ر ى أ ق و ل لك استمع إ ل ى قلبك فالقلب هو أ د ق آ ل ة في جسدنا تسجل الصدق وبعد هل ق ر أ ت كتاب جوزيف دلني عن نابليون ما ر أ ي ك فيه محسن خيرا ان شاء الله يا محسن خيرا لماذا دعوتني هذه ا ل د ع و ة ا ل ع ا ج ل ة إ ن ه خبر هام يا فريد وما هو؟ سنسمع ا ل ل ي ل ة كونشيرتو فقط ولهذا تدعوني هذه ا ل د ع و ة ا ل ع ا ج ل ة أ ت ع ر ف لمن هذا الكونشيرتو لمن بجانيني ا إ ن هذا عيد من أ ع ي ا د الموسيقى وسيكون المايسترو وهو قائد ا ل أ و ر ك س ت ر ا كما تعلم بونومي هل و م هل و م هل و م بنا ما هذا اين العازف المنفرد الذي أ ع ل ن و عنه <تصفيق> لا ترفع صوتك ك ذ ا فنحن في محراب للفن اليس ترى ترى بولومي قائد ا ل أ و ر ك س ت ر ا وقد نفش شعره بيده قبل أ ن يرمي إ ل ى فرقته بعصاه انظر انظر انظر كيف يلتفت إ ل ى يمين مره ثم إ ل ى يسار مره وانتظرا قدوم العازف العظيم لماذا يؤخرون دخول هذا العازف وقد استعدت فرقه ا ل أ و ر ك س ت ر ا كلها إ ن ه ط ب ا ط ع مقصود ل إ ب ر ا ز دخول العازف المنفرد وكثيرا ما يحدث هذا في اوروبا فلقد ر أ ي ت رئيس ا ل أ و ر ك س ت ر ا هناك ينتظر دخول عازف شهير مثل ن ي ب و أ و ه و ب ر م ا ن وهل العازف المنتظر واحد كهؤلاء الذين ذكرتهم هل تقام له كل هذه ا ل ت ق و س لا أ د ر ي أ ل ا يحتمل أ ن تكون ح ر ك ة المرور قد عطلت سيارته ا ل ف ا خ ر ة انظر انظر يا محسن هناك ولعلك تكف بعد هذا عن التحليق في سماء ا ل خ ي ا ل إ ن ه منظر عجيب فعلا انظر انظر يبدو أ ن هذه الثياب ا ل م س ت ع ا ر ة له لا ت ن ا س م ع ح ج م ه فهو يحشر نفسه فيها حشرا لا تضحك يا فريد لا تضحك ف إ ن منظره يدعو للرثاء لا للضحك لماذا كل هذا الاهتمام ب ب ذ ل ة الصهر هل هي التي تعزف أ م ذلك الذي يرتديها س ك ت س ك ت يا فريد لقد هدمت ا ل ص و ر ة ا ل ج م ي ل ة التي بناها خيالي انظر <تكشف> <تكشف> <تكشف> <سنع> <تكشف> يا م ه ه ه ه ه ه ه ه ا ه ه ه ه ق ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ا ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه و ه ه ه ه ه ه ه ه ه أ و منظاره الغليظ الذي لا يستخدمه غير س م ا س ر ة القضايا ووكلاء المحامين كفى يا فريد كفى فإني, فاني اشعر بالضيق انظر انظر انظر, انظر, انظر, انظر انه ظ انظر ر ن إ يمشط شعره في المراه بنشط من الخشب الصناديق ان لم تكف عن نقد هذا الرجل ف إ ن ي س أ ن س ح ب من هذا الحفل لا تغضب لا تغضب فها هو قد ا ط م أ ن إ ل ى أ ن ا ق ت ه وهو يدخل المسرح ا ل آ ن مسرعا أ خ ي ر ا أ خ ي ر ا وصلنا إ ل ى البيت كانت حفلتك هذه ع م ل ي ة تعذيب لا ط ا ق ة لي باحتمالها أ ت ص ف استماعك إ ل ى ف ر ق ة م و س ي ق ي ة يقودها أ ح د أ ع ل ا م الموسيقى ا ل إ ي ط ا ل ي ة مثل بونومي ع م ل ي ة تعذيب اسمع يا محسن أ ن ا لست مثلك مهتما بموسيقى الغربيين فهي لا توافق مزاجي الخاص يا أ خ ي ف أ ن ا أ ن ا لا أ س ت س ي غ غير موسيقانا ا ل ع ر ب ي ة أ ت أ ث ر بها وتنساب في دمي ك ا ل أ ح ل ا م ا ل س ع ي د ة تتسرب إ ل ى النفوس الحالمه ة اخيرا وصلنا إ ل ى البيت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 وتنساب في دمي ك ا ل أ ح ل ا م تتسرب إ ل ى ن ف و س الحالمه ماذا ت أ خ ذ ه على هذا العزف ما هي ا ل ق ط ع ة ا ل م و س ي ق ي ة التي عزفها في آ خ ر ما عزف تسمى السحب لكلود دي بوسي السحب كان, أ... كان اجدر بها أ ن تسمى الصواعق لقد خيل إ ل ي أ ن أن أ ح ج ا ر ا من السماء تتهاوى فوق رؤوسنا ثم يسمونها السحب إ ن ه شيء يضحك حتى يبلغ ب ا ل أ م ر د ر ج ة البكاء ويبكي إ ل ى د ر ج ة تدفع بالمرء إ ل ى الضحك <تصفيق> ل أ ن ك لا تتذوق أ غ ن ا ن ا الله أ غ ن ا ن ا الله عن تذوق مثل هذه الموسيقى يا أ خ ي ما لها موسيقانا ا ل ع ر ب ي ة ا ل ج م ي ل ة و أ غ ن ي ن ا التي تشبع نفوسنا وترضي قلوبنا ما لها موسيقانا ا ل ع ر ب ي ة ا ل ح ا ل م ة أ ن ا يا محسن حين أ س م ع لحنا عربيا أ ح ل ق في أ ج و ا ز الفضاء ب أ د ن ح ه من خيال و أ ت ج و ل في قصور ا ل أ ح ل ا م هذه هي الموسيقى ذلك ل أ ن ك لم تتحضر بعد、أوه. لا تستخدم ا ل أ ل ف ا ظ ا ل ر ن ا ن ة يا محسن ح ض ا ر ة تحضر إ ن م ا يلائم أ م ة من ا ل أ م م ليس ب ا ل ض ر و ر ة أ ن يكون ملائما لغيرها من ا ل أ م م و خ ا ص ة في الموسيقى لا تزعم أ ن موسيقى الطبول عند القبائل ا ل ب د ا ئ ي ة في المناطق ا ل ا س ت و ا ئ ي ة كالموسيقى التي يعزفها ب ا غ ن ر وفيردي موسيقى الطبول موسيقى ق و ي ة ق و ة ا ل ع ا ط ف ة التي تصدرها فهي ح ي ة تعبر عن الحب تعطيك ص و ر ة و ا ض ح ة للحب القوي الصريح وحين تعبر عن ا ل ع د ا و ة يكاد ا ل ش ر ينطلق منها وحين تعبر عن الابتهال إ ل ى الله تكاد تنطق ب ا ل ض ر ا ع ة إ ن موسيقى هذه القبائل و ا ف ي ة باحتياجاتها ا ل ط ب ي ع ي ة ولهذا فهي تؤدي رسالتها نحن لا نختلف في هذا فريد ولكن الذي نختلف أن فكان وضوح الحق المتحضر لا الذي العالم مطالبه مشاكله لابد هذا كما وتشابكت تعددت تعددت في فريد فيه فيه هو مع أ ن تصور الموسيقى كل ذلك م س ا ي ر ة له و أ ن تزيد من تهذيب العواطف بعد أ ن هذبتها صور التقدم الحضاري خلقت ا ل ح ض ا ر ة القلق والمكر و ا ل م ن ا ف س ة والعنف وتحاول الموسيقى تهذيب كل ذلك بمخاطبتها الوجدان الحمد لله الحمد لله لم يبلغ بنا ا ل أ م ر هنا في الشرق هذا المبلغ فنحن قوم أ ق ر ب إ ل ى ا ل ط ب ي ع ة ونحن أ ك ث ر صدقا ونحن مؤمنون بالله فنفوسنا أ ك ث ر هدوءا ولدينا من تعاليم ا ل إ س ل ا م ما يحمينا من القلق والمكر و ا ل م ن ا ف س ة إ ل ا في أ ع م ا ل الخير حبذا حبذا لو تركنا هذا التقليد وعدنا إ ل ى ا ل ن ا ي و ا ل أ ر غ و ل والطبول عرف العرب أ ز ه ى عصور ا ل ح ض ا ر ة في زمن ا ل د و ل ة ا ل ع ب ا س ي ة ماذا كانت ادوات الطرب والموسيقى عندهم الرق والمظهر والعود والدف ولم يكن عندهم اكورديون ل ولا ا ل سكسفون وكانوا يطربون وكانوا ذوي ذوق سليم ليتك ت ق ر أ فريد ما يظهر من كتب عن الموسيقى وعن التذوق الموسيقي اذن لوفرت علي هذا الجدل العقيم من الذين كتبوا هذه الكتب إ ن ه م أ ه ل تلك الموسيقى وطبيعي أ ن يتغنوا ب م ت ح ي ه ا ثم ي أ ت ي فريق مثلك فيستمع الى هذا القول فيردده وتصبح م و ج ة تمجيد بربك, بربك أ ي جمال في موسيقى الجاز وموسيقى هذه الرقصات ا ل م ج ن و ن ة التي ت أ ت ي ن من الغرب أ ن ت مرهق ا ل أ ع ص ا ب ا ل آ ن من أ ث ر الصهر وسندع كلامنا عن الموسيقى إ ل ى وقت آ خ ر و أ ن ا في ا ل ح ق ي ق ة في عجب من أ م ر ك كيف تقبل على التهام أ د ب الغرب شعره ونثره و أ ن ت ناقم على موسيقى <تصفيق> <ها>؟ <تصفيق> لو صح تعبيرك هذا يا محسن لكان ش ه ا د ة لي لا علي لكان دليلا على أ ن ي موضوعي في نقاشي لا أ د خ ل فيه الاعتبارات ا ل ذ ا ت ي ة يا عزيزي محسن من مقوماتنا ا ل ش خ ص ي ة ولكن ي ج ان يكون هناك شرطه في الغرفه التي يجب ان يكون ه ا ك شرطه في الغرفه التي يجب ان يكون ا ل ش ر ط ا في ا ل غ ر ي ه التي يجب ان ي ك و ه ا ل شرطه في الغرفه ا ل ي يجب ان ي و ن هناك شرطه في الغرفه ا ل ي يجب ان يكون هناك شرطه في ا ل غ التي يجب ان يكون ه ا ك ش ر ط ع في الغرفه التي يجب ان ي ك و ه ا ك شرطه ف الغرفه التي يجب ان يكون هناك شرطه في الغرفه التي يجب ان يكون هناك ش ر ط لا يلغون عمل الشاعر ا ل إ غ ر ي ق ي القديم بل يلبسونه أ ث و ا ب ا ج د ي د ة أ م ا الجوهر فهو باق محترم قل يا فريد متى يجيء قرار التعيين فقد مللت الانتظار、مم. عندما تلتحق بالعمل لن تجد مثل هذا الوقت الذهبي ل ل ت أ م ل والتفكير والاطلاع ستندمج في ا ل ح ي ا ة ا ل ي و م ي ة وستنكشف لك ت ف ا ه ة الناس وتفكيرهم في حياتهم ا ل ي و م ي ة ستجد ا ل ح ي ا ة ا ل ح ق ي ق ي ة تختلف كثيرا عن ا ل ح ي ا ة ا ل خ ي ا ل ي ة التي تحياها إ ل ى اللقاء يا محسن إ ل ى اللقاء يا اخي عزيزي مسيو محسن يبدو أ ن ك نسيتنا حقا لقد انقضت ف ت ر ة ط و ي ل ة دون أ ن ت أ ت ي ن ي ر س ا ل ة منك نسمع فيها صوتك ونرى وجهك ونلمس إ ل ه ا م ك ولقد تعودت منك أ ن ترسل لي سطرين تقول فيهما إ ن ك أ ر د ت اللحاق بالبريد فجاءت رسالتك ق ص ي ر ة م ق ت ض ب ة ولا يبدو أ ن ك تريد التخلص من طابع التردد فيك على كل حال ف إ ن ي أ ر س ل لك ا ل ت ر ج م ة ا ل ف ر ن س ي ة التي ظهرت أ خ ي ر ا لكتاب أ و ل ي س الذي وضعه جيمس جويز جيرمان وجانوب خير وهما يهديانك تحياتهما اه ك ن ت أ ن س ى أ ن أ ذ ك ر أ ن صديقا لك اسمه سليمان قد جاء أ خ ي ر ا إ ل ى باريس و س أ ح د ث ك عنه في ر س ا ل ة ت ا ل ي ة تحياتي اندري ماذا ت ق ر أ يا عزيزي كتاب أ و ل ي س البطل الاغريقي نعم ولكنه تصوير حديث له بقلم الكاتب الانجليزي جيمس جويس ولكن هذه ن س خ ة ف ر ن س ي ة نعم ت ر ج م ة له وقد كنت في باريس عندما ظهر هذا الكتاب في انجلترا وقبل ان يترجم الى ا ل ل غ ة ا ل ف ر ن س ي ة وقد شغل وقتئذ ادباء الفرنسيين انفسهم بقراءته و م ن ا ق ش ة الاراء التي وردت بالكتاب وتحليل مواقفها رغم كل ما في جيمس جويس من عيوب ف ن ي ة لا اعرف من عيوبه اكثر من ا ل ا ط ا ل ة والاسهاب فكتابه هذا يقع في تسع م ا ئ ة ص ف ح ة من الورق الكبير والحروف ا ل ص غ ي ر ة وهو في ا ل ح ق ي ق ة ممل جدا وباعث على الضجر هذه هي ا ل ن ق ط ة يا محسن ليست ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة ا ل إ ط ا ل ة و ا ل إ س ه ا ب هناك كتب أ ك ث ر منه طولا ولكنها ليست م م ل ة وعندك مثلا كتاب الحرب والسلام لتولستاي نعم كل ص ف ح ة منه تفتح آ ف ا ق ا ج د ي د ة م ث ي ر ة ل ل إ ه ت م ا م وتعطيك ف ا ئ د ة ج د ي د ة تدفعك إ ل ى انتظار ف ا ئ د ة أ خ ر ى وكتاب ا ل أ غ ا ن ي ل أ ب الفرج ا ل أ ص ف ه ا ن ي لا مثيل له في الطول غير تاريخ الطبري ومع ذلك فليس فيها ملل قط ولكن جيمس جويس يقوم في هذا الكتاب ب ر ح ل ة داخل نفس البطل وهو ما يسمى بالمانالوج المانالوج الداخلي ويخرج لنا كل ما ي خ ا ل ج نفس البطل وكل ف ك ر ة ف ا ض ل ة او غير ف ا ض ل ة كل ر أ ي خير او شرير ولكن هذا عمل لا يستقيم معه ب ا ل ض ر و ر ة بناء ا ل ق ص ة لان كل ما يعنى به هو ان يعرض لنا كل ما في ر أ س بطله من حماقات وهذا امر تجده ظاهرا في كتاب دقق ة د ة ي ب د و لون الوان يسود انها اصبحت بدعة العصر كأي لون من بدعة الادب يسود لفترة كاي ثم لا يلبث أ ن يتجه إ ل ى أ ح د أ م ر ي ن إ م ا أ ن يتفق وطبائع ا ل أ ش ي ا ء فيبقى و إ م ا أ ن يختلف معها فيزول ومثال ذلك مصر ح إ ب س فهو ب ا ق بينما هناك بعض المسارح التي انقرضت و ل ع ل ك ل م ت ق ر أ منها كثيرا لا شك في أ ن أ ف ض ل ص و ر ة ل ل ق ص ة هي ص و ر ة الحوار ل أ ن ص و ر ة المونولوج تبعث دائما على الملل مثل بطل ق ص ة أ ب د أ هذه الذي يحادث نفسه ف إ ذ ا هذه النفس لا تحدثه في الحب وحده ولا في التريث و ا ل ش ف ق ة بل تحدثه في ا ل ف ل س ف ة والاقتصاد وغير ذلك ثم بعد ذلك تردل أ ش ع ا ر ا لشكسبير لقد جاءنا ضيف تهمك رؤيته ياساشا حقا من عساه أ ن يكون تذكري و ل ك ن لا أ ر ي د رؤيته من هو ذلك الذي لا تريدين رؤيته خطيب السابق ا ل أ س ب ا ن ي ولكنه ليس هو الذي أ ع ن ي ف أ ن ا لم أ ر ه ولم يدخل ب ي ت قط إ ذ ن هو مسيو حاب الممثل العظيم دائما تفترضين الافتراض الخاطئ وتدعين الصحيح ولكن هذا غير ممكن حقا جاء مسيو محسن لم يجئ مسيو محسن ولكن جاء من يستطيع أ ن يطلعك على أ ن ب ا ئ ه ها هو فهذا موعده ما اسمه سليمان م م اسم جميل أ ه ل ا أ ه ل ا مسيو سليمان أ ه ل ا تفضل كيف حالك يا سيدتي جيرمين شكرا أخذ لم أ خ ذ ه لم أ ك ن أ ظ ن أ ن لديك أ ص د ق ا ء هذه ساشا السكرتيره ب و ك ا ل ة مارسيليا ل ل س ي ا ح ة أ تشرفنا يا سيدتي و أ ن ا اسمي سليمان عبدالله طالب من الشرق مرحبا بالشرق وبكل ريح آ ت ي ة من الشرق م و ت ن السحر والجمال والخيال وعلاء الدين والمصباح ومحسن <تصفيق> <تصفيق> إ ذ ن ف أ ن ت ساشا التي أ ل ه م ت محسن لا تبالغ يا سيد سليمان أ ن ا مصدر إ ل ه ا م محسن <تصفيق> <تصفيق> إذن فأنت ساشا التي ألهمت محسن يا سيد سليمان ألهمت أنا التي تبالغ ساشا سيد لا يا مصدر إ ل ه ا م ي محسن هذا صحيح إ ن محسن يحمل لك أ ج م ل الذكريات و خ ا ص ة ا ل أ ش ه ر ا ل ث ل ا ث ة التي قضيتها ولماذا تتحرج من ذكر ا ل ح ق ي ق ة قضيتها ض ي ف ة عليه حرمته خلالها من أ ن يستمتع ب ا ل ر ا ح ة في فراشي إ ل ا خلال سويعات من نهار أ ك و ن خلالها في عملي بالمسرح حدثتني السيده جيرمين عن إ ق ب ا ل ك على ا ل د ر ا س ة ا ل م ن ظ م ة ا ل م س ا ئ ي ة والاطلاع في أ و ق ا ت الفراغ بفضل توجيه أ س ت ا ذ ي محسن أ ه لقد نسيت أ ن أ س أ ل ك كيف حاله إ ن ه بخير أ ل ا يزال غ ر ق ا في الكتب لا يرفع عينيه ل ر ؤ ي ة الناس <تصفيق> آه هذا هو العيب الوحيد الذي ت أ خ ذ ه ساشا على صاحبك محسن فعلا ولولا هذا العيب لكان أ ق ر ب إ ل ى الكمال فهو متواضع طيب انه مثقف في مختلف مجالات ا ل ث ق ا ف ة والفن وهذا يذكرني بما كان محسن يقوله لي من ان النساء لينظرن الى عقل الرجل بل الى قلبه انه دائم التجني على النساء ولهذا سبب لن اذكره طبعا لانه سر عاهدته على كتماني اين اندريه اذا اليس اليوم ع ط ل ة اخر الاسبوع لابد أ ن ه في طريق ا ل ع و د ة من أ ي ن من مسرح ا ل أ و د ي و ن فقد ذهب لحجز خ م س ة أ م ا ك ن في المسرح ا ل ل ي ل ة خ م س ة أ م ا ك ن لمن أ و ه وهل هذا س ؤ ا ل <Gül> لمجرد ا ل ت أ ك د إ ذ ا ت أ ك د ي أ ش ك ر ك هل ستقضي في باريس وقتا طويلا يا مسيو سليمان حتى بدء العام الدراسي الجديد و أ ي ن تدرس في م و م ب ل ي ه وماذا تدرس القانون أ ن ت أ ي ض ا <تصفيق> نعم مثل محسن <تصفيق> وهل ق ر أ ت أ ل ف ل ي ل ة و ل ي ل ة وشهر زيد وشطر حسن وعلي بابا والسندباد <تصفيق> اننا في الشرق ن ق ر أ كل هذه في طفولتنا <تصفيق> أ ل ي س عجيبا أ ن تستهوين ادابكم و أ ن تستهويكم ادابنا <تصفيق> ليس عجيبا بل هو طبيعي جدا ومنه ينتج اللقاء دائما بين الشرق والغرب كلاهما يعطي الاخر و ي أ خ ذ منه وبه يتقدم موكب ا ل ح ض ا ر ة ا ل ا ن س ا ن ي ة اخذ العرب وهم من الشرق عن الاغريق وهم من الغرب ثم اخذ الاسبان واوروبا ب ص ف ة ع ا م ة عن العرب وعاد العرب ي أ خ ذ و ن عن الغرب انك تتكلم كما كان لابد انه مرحبا بكم في قناة المحب بمسلسلات اذا عندي تتكلم يتكلم بكم عيلم اهلا اهلا اهلا مغربية الامم في بعصبة عرب أ ل م ا ن فرنسيين أ ه ل ا مسيو اندري لقد جئت في موعدك <تصفيق> شكرا لك دعوتك إ ل ى المسرح هذا واجب يا ساشا هل أ ب ل غ ك مسيو سليمان تحيات صاحبه محسن كلا هل حملك ت ح ي ة لي يا مسيو سليمان لا أ ق ص د نعم إ ن ه يحييك من كل قلبه ولماذا الكذب أ ع ر ف أ ن ه نسيني بعد أ ن أ ص ب ح وسط أ ه ل ي ولابد أ ن يكون قد وجد عروسا له من أ س ر ت ه كلا كلا يا أ ن س ه ساجا انها مثل محسن لا يتزوج كيف ذلك ل أ ن عرائس أ ف ك ا ر ه يغرن عليه من النساء ويحل دون أ ن يتزوج وهذا أ م ر كثير الحدوث عند ا ل ع ب ا ق ر ة الذين يهبون أ ن ف س ه م للعلم أ و للفن ويترهبون في معابدهما وينسون كل ما يربطهم بدنيانا ارجو الا تكون عبقريا أ ن ت ا ل آ خ ر <تصفيق> <تصفيق> لا تخافي فليس بحمد الله عبقريا <تصفيق> كيف عرفت ذلك يا أ ن د ر ي العبقري لا يضع و ر د ة في ع ر و ة سطرته ولا يتعطر <تصفيق> م ي س ي و ا ن ري وهل من الضروري ان تكون عبقريا يكفي ان تكون نابغا في علم او فن العبقري ي ترحب به محافل الادب ومعامل العلم وقاعات المحاضرات والمسارح ولكنه محروم من ان تكون له حياته ا ل خ ا ص ة من قال ذلك إ ن ا ل م س أ ل ة تتوقف على المقصود ب ا ل ح ي ا ة ا ل خ ا ص ة المعنى واضح يا أ ن د ر ي لا تكن و شديد التدقيق إ ل ى هذا الحد و خ ا ص ة مع النساء فهناك أ م و ر لا يستطعن التصريح بها يرى العباقره الجمال المعنوي ولا تتجاوز ذلك ع ي ن ه م والجمال عندهم له مقاييس وموازين تماما كالعمليات ا ل ر ي ا ض ي ة أ م ا نحن ع ا م ة الناس ماذا؟ اما نحن ع ا م ة الناس فنحب الجمال حب الحس لا حب العقل ولهذا كان الجمال الحسي اكثر استئثارا لعاطفتنا من الجمال المرسوم او الجمال المجسم نحب الشروق اكثر مما نحب ايه ت ح ف ة ف ن ي ة تمثل الشروق إ ل ا أ ن ه مهما أ ج ا د الفنان لن يستطيع أ ن يبلغ مبلغ إ ج ا د ة الفنان ا ل أ ع ظ م سبحانه وتعالى هذا كلام جديد جميل ولكن كل حي يموت أ و يغيب فالشروق غير دائم وكذلك الغروب والبحر لن تقضي حياتك أ م ا م ه وتترك سعيك في سبيل الخير والشباب لا يبقى خالدا بل سرعان ما تعقبه ا ل ش ي خ و خ ة ولكن الفن يخلد تلك ا ل ل ح ظ ة يموت ولكنه يتجدد ففي كل صباح شروق وفي كل مساء غروب والبحر مستقر في م ك ا د ه ي أ ت ي اليه من يريد ان يراه والمر لا يقضي حياته ناظرا الى ا ل ل و ح ة التي تمثل البحر والشباب لا ينضب قد تذوي ملامح المر بعد ان يفارق م ر ح ل ة الشباب ولكن الجمال يظل في روحه ما أ ج م ل ه من حديث لماذا لم تتكلم من قبل يا مسيو سليمان أ ن ا لا أ ت ك ل م لمجرد الكلام ولكني أ ع ر ب عن إ ح س ا س ي و ا ل إ ح س ا س لا يكذب أ م ا العقل فقد يفوته بعض الحقائق عند إ ط ل ا ق ه حكما من ا ل أ ح ك ا م ف ي أ ت ي عقل آ خ ر يستدرك ما فات العقل ا ل أ و ل ومن هنا كانت القضايا ا ل ف ل س ف ي ة و ا ل م ن ط ق ي ة التي تتوالى كل و ا ح د ة تكذب سابقتها انت على حق في هذا فكذلك ش أ ن القضايا ا ل ا د ب ي ة ايضا ففي هذه الايام يطلب اسلوب المونولوج الداخلي ولعل ساشا بعد قراءتها كتاب اوليس قد عرفت المقصود بالمونولوج الداخلي ينطلق بكل ا ل ق ص ة في الكلام بكل ما يرد في خاطره ويخرج كل ما يخالج نفسه وكل ف ك ر ة ف ا ض ل ة أ و غير ف ا ض ل ة خيرا كانت أ م شرا ت ا ف ه ة أ م ق ي م ة فهو يريد أ ن يقول إ ن السيكولوجيا ا ل ص ح ي ح ة هي أ ل ا نتخذ أ ش ي ا ء و ن ن ب ذ أ خ ر ى مما يدور في نفوس أ ب ط ا ل ا ل ق ص ة إ ن م ا يجب أ ن نثبت كل ما في نفوسهم اسمحوا لي أ ن اعرب عن دهشتي ا ل ب ا ل غ ة وما مثار هذه الدهشه هذا الكلام الذي يجري على لسان ساشا أ ل ا يمكن أ ن تكون هذه الملاحظات عن ق ص ة ما ن ت ي ج ة قراءتها فحسب بل هي من غير شك ث م ر ة ط ل ا ع على كتب ا ل ن ق ل ا ل أ د ب ي إ ن ه ث م ر ة ا ل ق د و ة يا عزيزي سليمان ل ق د و ة صاحبك محسن هذا غير معقول لكنه هو الذي حدث حدث معي كما حدث مع ساشا ومع غيرها هل كان محسن داعيه ا ث ق ا ف ه لقد خالف الكاتب أ و ل ي س أ ص و ل بناء ا ل ق ص ة بالمضي على هذا النهج كما جاوز الحجم المعقول ل ل ق ص ة لا بد لي من ق ر ا ء ة كتاب أ و ل ي س هذا لقد كان هذا الكتاب ذا صيت في صالونات الادب في ب ا ر ي س حتى قبل ان يترجم الى ا ل ل غ ة ا ل ف ر ن س ي ة وقد عد من ق ر أ ه من ادباء الفرنسيين اديبا ذواقا لا تخفى عليه خ ا ف ي ة يبدو لي مما سمعت الان ان هذا اللون من ا ل ق ص ة لن يذيع طويلا ان كان المونولوج الداخلي على هذا النحو من الاملال اما اذا اقتصر فيه على ل ح ظ ة ن ف س ي ة م ع ي ن ة او موقف بالذات وجاء كلاما مختارا متسقا مع بناء ا ل ق ص ة وجوهر الفكر فلا ب أ س فيه فالمهم اولا واخيرا هو البناء السليم في كل خلق فني او حتى في الانسان يا قوم لقد ن س ي ت ب ا ل ش ا ي وكاد يبرد فلا يعود مستساغا شكرا لك يا س ي د ج ي ر م ي ن شكرا لك يا سيدتي صدقني يا مسي سليمان أ ن من يسمعك وانت تصدر أ ح ك ا م ك ا ل أ د ب ي ة ونظراتك ا ل ا ل ف ن ي ة لا يصدق أ ن ك ذو نفس ش ا ع ر ة هكذا تستمتع ب ا ل إ ص غ ا ء إ ل ى خرير الماء من هذه ا ل ن ف و ر ه وزقزقت العصافير وقد مالت الشمس للغروب أ ت ق ف نفسي ا ل ش ا ع ر ة عند حد ا س ت س ا ق ة المناظر ا ل ط ب ي ع ي ة هذا هو ما تدركه حواسي ولعل بها بعض القصور لماذا ي ت ه ا ا ل ع ز ي ز ة ساشا تكاد تكون ب ا ه ر ه ع ا م ة أ ن ترغب ا ل م ر أ ة دائما في أ ن تستمع إ ل ى إ ط ر ا ئ ه ا أ ل ي س هذا طبيعيا إ ن سلمنا ب ص ح ة ما تقول أ ل ا يحب الرجال ذلك أ ي ض ا اذا فهي ا ل ط ب ي ع ة ا ل ب ش ر ي ة يا مسيو سليمان لقد حدثني مسيو هاب عن تجربته ا ل ش خ ص ي ة حين كان ممثلا عظيما على المسرح فقال كانت أ س ع د ل ح ظ ة في حياتي هي ا ل ل ح ظ ة التي تلي إ ز د ا ل الستار و أ س م ع أ ن ا وراء الستار تصفيق الجمهور طويلا ثم تليها ل ح ظ ة أ ن أ ق ر أ في الصحف س ن ا ء النقاد على عملي هذا صحيح و ا ل م ر أ ة نفسها عمل فني جمالها عمل فني وسلوكها عمل فني ومنطقها عمل فني وكل عمل فني من هذه ا ل أ ع م ا ل يتطلب تقييما وتقديرا فليس عجيبا إ ذ ن أ ن تنتظر ا ل م ر أ ة أ ن تسمع مثل هذا التقديم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 وكل عمل فني من هذه ا ل أ ع م ا ل يتطلب تقييما وتقديرا فليس عجيبا إ ذ ن أ ن تنتظر ا ل م ر أ ة أ ن تسمع مثل هذا التقدير حتى و إ ن كانت م ق ت ن ع ة مسبقا ب أ ن ه ا ستسمع مثل هذا التقدير نعم ولكنها تحب أ ن تستمع إ ل ى ط ر ي ق ة الاعراب عن التقدير والطرق في هذا تختلف أ ح ي ا ن ا تكون ط ب ي ع ي ة عاديه وهذه هي ا ل ج م ي ل ة و أ ح ي ا ن ا تكون فيها م ب ا ل غ ة وهذه ينقصها شيء من الجمال وهي ط ر د غرور ا ل م ر أ ة ولكنه رضاء مؤقتا لكم ا ن سعيد بك ياساشا <تصفيق> لا تقل هذا القول يا سليمان ولنظل في ح ا ل ة غ ا م ض ة من ا ل أ ح ا س ي س فالغموض له سحره تظل ا ل ع ا ط ف ة غ ا ل ي ة ع ز ي ز ة حتى تبتذل لهذا أ ن ا أ ك ب ر الشرق و أ ح ب ه و أ ق د ر ه أ ق د ر ه كل التقدير وبودي لو استطعت أ ن أ ز و ر ه أ ز و ر ه يوما ف أ ر ى هؤلاء الناس الذين م ل أ و ا العالم سحرا أ ه ل ا وسهلا بك في أ ي وقت مبروك يا محسن خيرا ان شاء الله صدر القرار بتعيينك وكيلا للنائب العام بارك الله فيك فريد ما لك تستقبل ا ل ن ب أ بهذا ا ل ف ط و ر ك أ ن ي كنت اقول لك لقد طلع النهار او ان الدجاجه باضت لانك جئتني بهذا الخبر وانا حزين حزين على ماذا بول سوديه بول سودي、مم. ومن هو بول سودي هذا لك حق فانت لا تعرفه من هو ناقد فرنسي كبير ظل يمارس م ه ن ة النقد الادبي عشرات السنين ما لي انا ومن للادب الفرنسي انه هوايتك انت لا انا ليتك تهوى فهو ادب الشكل في جماله الساحر أ د ب المحادثات اللبقه ا ل ن ب ي ل ة أ د ب التفكير الرائق الجميل الهادئ أ د ب التعبير الرائع والمنطق البارع هو أ د ب الوطن الفرنسي والصالون الفرنسي و ل ل أ د ب ا ل إ ن ج ل ي ز ي جماله كذلك إ ن ه أ د ب المغامرات أ د ب ا ل ح ر ك ة والتشويق إ ل ى المجهول و هي مغامرات بحري ة و مغامرات ا ج ت م ا ع ي ة مثل اعمال د ي ك ن ز و مغامرات ن ف س ي ة ت ا ن س ا ن ي ة كا ع م ا ل شكسبي ر و مغامرات ت ا ر ي خ ي ة كا ع م ا ل كارلل ي و مغامرات ذ ه ن ي ة مثل اعمال برنارد شو ليس حزني ل ا ن بول سودي قد مات فرجل ا ل قطع من ا ل أ ع و ا م عددا طويلا و أ د ى رسالته في النقد أ د ا ء يسجله له تاريخ ا ل أ د ب في صفحات الفخار ولكن حزني على هذه ا ل إ س ا ء ة التي يحاول بها رجل مثل ف ر ن ا ن فاندريم أ ن يلحقها ببولسودي بعد موته نعم بعد موته وما كان ب ر ن ا ن د فاندريم ليستطيع م ه ا ج م ة بول سو دي مثل هذه ا ل م ه ا ج م ة لو كان الرجل حيا ولو استطاع وجرا عليها لما استطاع ا ل ا ق ا م ة بعدها في فرنسا يوما واحدا ولكنه الان يقول ما يريد لا لا لا لا هذه خ س ة لا يجب أ ن يتصف بها ناقد والتجني واضح في هذا الهجوم فقد جرد سودي من كل ح س ن ة و أ ل ص ق به من النقد ما يخرجه عن و ظ ي ف ة ناقد و أ ع ج ب ما جاء في هذا المقال هو إ ن الجانب الفني في ا ل أ ع م ا ل ا ل أ د ب ي ة كان يفلت منا دائما ً ل أ ن ه لم يمارس بنفسه ا ل ت أ ل ي ف من حيث هو خلق فني هذا قول عجيب حقا ماذا عساه إ ذ ن يقول في ف ل ا س ف ة ا ل أ ل م ا ن الذين نقدوا الفن وفي علماء علم الجمال الذين شرحوا لنا ونقدوا فيدياس و ب و ل ي ك ل ي ت من صانع ا ل ت م ث ي ل مع ان هؤلاء النقاد لم يصنعوا قط تمثالا من طين او من عجين انه ل أ م ر مؤسف حقا جرمان يا عزيزتي <تصفيق> هذه ر س ا ل ة من محسن جاءتني على مكتبي بالمصنع انظري ماذا كتب في العنوان、م. رئيس قسم الالات ا ل ك ه ر ب ا ئ ي ة يبدو ان بلوغي هذا المركز قد سبب له الاحساس بالرضا ك أ ن م ا هو الذي عين فيه وما اخباره عين في و ظ ي ف ة ق ا ن و ن ي ة لا افهمها يقول انها و ظ ي ف ة وكيل النائب العام ولو طبقنا هذا الوصف على ما جرى به العرف عندنا في فرنسا لوجدناها لو و ظ ي ف ة لا يصلح لها شاب صغير مثله في اول الطريق المهم هو انه التحق بعمل قانوني ه م ولماذا لا ت س أ ل سليمان لعله يستطيع ان يفسر لك ا ه م ي ة هذا المركز فهو درس قانون مثله اه ساساله ويقول إ ن ه ق ر أ ر س ا ل ت ا ل م ا ض ي ة ببطء شديد حتى لا ت س ق ط منه د ر ة من الضرر أ و ج و ه ر ة من جواهرها أ ل م أ ق ل لك إ ن ه رجل عجيب فهو يعرب عن خوفه على سليمان من أ ن يشتط به الهوى فيهمل دراسته ويعود إ ل ى أ ه ل ه حاملا ا ل خ ي ب ة والفشل كما يحدث للكثيرين من الشباب الذين يفلت منهم زمام أ ن ف س ه م أ ل م يشير إ ل ى سوزي آ ه ولكنه يشير إ ل ى الببغاء أ ك ث ر مما يشير إ ل ى سوزي、ها. ذلك ل أ ن ه يحمل اسمه وسيظل حاملا اسمه في باريس ف ت ر ة ط و ي ل ة بينما محسن بعيد عنها و إ ن أ ك ث ر ما يثير عجبه وتطور الذي حدث ل س ا ش أ ل م يكن هو نفسه سر هذا التطور كان صاحبك محسن يحب الموسيقى حبا ملك عليه زمام نفسه حتى أ ن س ا ه حب التصوير مع أ ن ه كان يقضي الساعات ا ل ط و ي ل ة أ م ا م لوحات متحف اللوفر وقد حمل معه عند سفره إ ل ى مصر على حد قول جيرمين عددا كبيرا من الاسطوانات التي سجلت عليها أ ث ا ر ب ت ه و ف ن و ب خ وموزار وشوبان الواقع ياساشا أ ن الموسيقى ا ل أ و ر و ب ي ة قبل كل شيء بناء ذهني فني ك ا ل ق ص ة ا ل ت م ث ي ل ي ة و ا ل ه ن د س ة ا ل م ع م ا ر ي ة بل كالمذهب الفلسفي والتفكير الرياضي ولكن هذا القول يصدق أيضاً على التصوير على سليمان هذا أيضا يا يصدق ميسي فالصور لها بنيانها وتركيبها يتجمع البنيان والتركيب في عالم الضوء تركيبا جميلا ك أ ن ه ق ص ي د ة لا ينبو فيها لفظ ولكن التصوير فن حسي أ ك ث ر مما هو فن ذهني فمصور مثل ريد بانس مثلا يتفنن في إ ب ر ا ز الجمال البدني ل ل أ ش خ ا ص من عيون م ت ع ل ق ة و خ د و د م ت و ر د ة ومصور آ خ ر مثل بول سيزان يصور طبقا من التفاح يسيل له لعاب ا ل أ ك ل ي ن ولكن بين المصورين من اتصف ب ي ق ض ة الروح إ ل ى حد الزهد والتقشف وهؤلاء ت ج د ه م في في عصر ما قبل النهضه آه لكي نستطيع أ ن نصل إ ل ى ت ف ا ه م بيننا في هذا ا ل ش أ ن نذهب غدا إ ل ى متحف اللوفر و ا ل آ ن ماذا نفعل نذهب إ ل ى المطعم ثم إ ل ى المسرح اهذا معقول ليس في كل ما قلت من كلام ما هو أ ق ر ب إ ل ى العقل من هذا القول <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم هم؟ <تصفيق> في كل م ر ة أ ز و ر ك فيها يا محسن أ ج د ك مشغولا بشيء إ م ا أ ن تكون قارئا و إ م ا أ ن تكون مستمعا إ ل ى ا س ت و ا ن ا ت م و س ي ق ي ة و إ م ا أ ن تكون مختليا بصديقك أ ن د ر ي ه و أ س ر ت ه ا ل ع ز ي ز ة عليك ولكنك في هذه ا ل م ر ة شارد الذهن والنظرات شارد الذهن والنظرات إ ل ى حد أ ن ك لم ترد علي السلام أ ن ا في ا ل ح ق ي ق ة ه ل ن ي أ ن أ ص ح و من سبات ي الذهن فلا أ ج د من حولي هنا صديقا ولا رفيقا و أ ن ا أ ن ت لا ينطبق عليك وصف أ ح د هذين ف أ ن ت مني و أ ن ا منك أ م ا س أ ل ت نفسك عن السبب لعل الذنب ذنبي فقد لاحظت من ح ا ل ت ا ل ع ص ب ي ة ومن ضيق صدري تعذر جلوسي إ ل ى الرفاق كما أ ن ي لاحظت هدوء نفسي وانتظام تنفسي واتساع صدري كلما عدت إ ل ى ح ظ ي ر ة ا ل و ح د ة ا ل م ط ل ق ة ليست الوحدة ج د ي د ة عليك يا محسن لم تكن ا ل و ح د ة ح ا ل ة د ا ئ م ة ب ا ل ن س ب ة لي يا فريد كانت, كانت تتخللها فترات اجتمع فيها بالاصدقاء والاحباب اما الان فوحدتي وحدتي م ط ل ق ة وفي احضان هذه ا ل و ح د ة وحدها أ ت ن ف س ا ل ص ع د ا ء في ل ذ ة و ر ا ح ماذا تسمي هذه ا ل ح ا ل ة لست أ د ر ي لست أ د ر ي إ ن كانت هذه ا ل ح ا ل ة مرضا أ و توحشا أ م هي ح ا ل ة ع ا ر ض ة ط ا ر ئ ة لا تجا مني يا معسن إ ذ ا كان وجودي يضايقك فاني مستعد ل أ ن أ ب ت ع د عنك ما, ما دمت تجد في ذلك ر ا ح ة ن ف س ي ة كلا كلا ل ا يا فريد إ ن ي اني اجتاز ف ت ر ة من حياتي توقفت فيها ح ر ك ة القلب والعقل معنويا إ ن ي اني احس نفسي ا ل آ ن تهبط الى مجرد ا ل ا ل ة اني اني غير جدير باي عمل يحتاج فيه الى العقل او الى القلب بل, بل الى الحب اتتفلسف يا محسن وتتكلم ك أ ن م ا لا وجود لي امامك、إيه. ذهب ذلك الفتى الذي كان ي ق ر أ الكتب س ا ع ة ويسبح في ا ل ت أ م ل ا ت والاستنباط ساعات وماذا تريد من شخص لا يقوى على فتح ج ر ي د ة كل ما في الانسان من آ ل ة هو انا الان انا اليوم شيء اقل بكثير من انسان هذا القول لا يجوز ان يصدر من شاب مثقف واسع ا ل ث ق ا ف ة مثلك أ ن ت يا محسن تحل مشاكل الاخرين وتبت في خصوماتهم أ ن ت يا محسن أ ل ه م ت غيرك طريق الصواب في ا ل ح ي ا ة ومع ذلك تنتابك مثل هذه ا ل ح ا ل ة لا لا هذا كثير والله هذه هذه ح ق ي ق ة بل هذا وهم هل مبن هل مبن الى اين الى عمنا الاستاذ ياسين ا و و كلا كلا بل ستذهب معي ا و و قلت لك دعني ا وافكاري مرحبا بكم قناه محب مسلسلات اداعيك وهو راتب عليك انقطاعك منذ عودتك من اوروبا الم تنتهي ا ل ز ي ا ر ة اريد الانصراف ت ع ي ب ي ا محسن يجب الا نكون م ت س ر ح ي ن في الانصراف السلام عليكم و ر ح م ة الله وعليكم, وعليكم السلام و ر ح م ة الله اهلا س ه ل ا من هذا انه رجل من ذوي السراء ولكنه يهوى ق ر ا ء ة الكف انتظر وستسمع عجبا ق ر ا ء ة الكف هذا ا ل ب د ي ن الاصلع ضعيف البصر الذي يرتسم على وجهه الغباء لا تتعجب يا محسن لا تتعجب لقد أ ح ب علم الكف منذ صغري و أ ن ف ق عمره في ا ل إ ح ا ط ة به والتعمق فيه حتى حذق فلم يخطئ م ر ة ولا م ر ة في تنجيمه ا ل آ ن مد إ ل ي ه كفك فقد جاء عليك الدور <تصفيق> أ ن ت روحاني طبيعتك ر و ح ا ن ي ة نعم ما تفسير ذلك لا ت س أ ل ن ي عن تفسير ذلك ف أ ن ا أ ر ى ولا أ ف س ر أ م ا م ك الشمس الشمس التي لا ترى في كل كهف ولا في كل طالع الشمس أ ر ا ه ا في نجم حضرتك وماذا غير ذلك